بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب ارشاد العباد للاستعداد اليوم المعاد تأليف الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز محمد السلمان رحمه الله خفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين يقراه عليكم عمر الوساطين المجلس الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار ومصرف الأمور على ما يشاء ويختار ومكور الليل على النهار الواحد الأحد الفرد الصمد العليم الحكيم الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار ووافق من اختار من عبيده فجعله من الأبرار وبصر من أحبه من خلقه للحقائق فزهدوا في هذه الدار فاجتهدوا في برضاته والتأهب لدار القرار وبعد فإني لما نظرت في غفلتي عن اكتساب الزاد المبلغ ليوم المعاد ورأيت أوقاتي قد ضاعت ما لا ينفعني في معادي ورأيت استعصاء نفسي عما يؤنسني في رمسي لا سيما والشيطان والدنيا والهوى معها ظهير فعزمت على جمع ما تيسر من الكتاب والسنة وكلام العلماء والحكماء والزهاد والعباد مما لعله أن يكون سابا نافعا حاثا لي وإخواني من المسلمين الذين أصيبوا مثلي بضياع أوقاتهم فيما لا ينفع ولا يردي على الاستعداد والتأهب ليوم المعاد. أسأل الله العظيم الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد ذا الجلال والإكرام الرؤوف الرحيم رب العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به من قرأه ومن سمعه وجميع المسلمين وأن يفتح لنا ولهم أبواب القبول والإجابة وصلى الله على محمد واله وصحبه أجمعين كتبه عبد العزيز بن محمد بن سلمان فصل أعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أنه ينبغي لمن أراد شيئا من الطاعات وإن قل أن يحضر النية وهي أن يقصد بعمله رضا الله عز وجل وتكون نيته حاضرة حال العمل ويدخل في هذا العبادات كلها من صلاة وزكاه وصيام وحج والوضوء والتيمم والاعتكاف والصدقة وقضاء الحوائج وعيادة المريض واتباع الجنائز وابتداء السلام ورده وتشميت العاطس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإجابة الدعوة وحضور مجالس العلم والأذكار وزيارة العلماء والأخيار لا لقصد دنيوي والنفقة على الأهل والضيف واكرام الأقارب وبرو الوالدين واكرام أهل الود والأصدقاء وذوي الأرحام ومذاكرة العلم والمناظرة فيه وتكراره وتدريسه وتعلمه وتعليمه ومطالعته وكتابته وتصنيفه والفتاوى وبذل الجاه لاخوانه المسلمين وخصوصا طلبة العلم ومساعدتهم فيه وفي شؤونهم الخاصة وتشجيعهم وحثهم على العلوم النافعة وتحذيرهم من البدع وأهلها وتحذيرهم من العلوم الضارة والعلوم التي ضررها أكثر من نفعها وما اشبه هذه الأعمال حتى إنه ينبغي له إذا أكل أو شرب أو نام يقصد بذلك التقوي على طاعة الله أو راحة البدن للتنشيط للطاعه وكذلك إذا أراد جماع زوجته يقصد إيصالها حقها وتحصيل ولد صالح يعبد الله تعالى وعفاف نفسه وصيانتها عن التطلع إلى الحراب والفكر فيه ومن هرم النية في هذه الأعمال فقد هرم خيرا كثيرا ومن وفق فقد أوتي فضلا عظيما فنسأل الله الحي القيوم العلي العظيمة الجلال والإكرام الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد التوفيق لذلك وسائر وجوه الخير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاء فقال إن بالمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية شركوكم في الأجر رواه مسلم وروى البخاري عن انس قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر وهذا دليل على فضل النية لأنهم كتب لهم أجر الغزو بالنية وعن العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله تعالى عنده سيئة واحدة متفق عليه. ذكر بعض الفوائد والمواعظ الميقظة للقلوب الغافلة واحد أعلم أيها الإنسان أن النفس الأمارة بالسوء عدوة لك مع إبليس لعنه الله وإنما يتقوى عليك الشيطان بهوى النفس وشهواتها فهي سلاحه الذي يصيد به وهل أوقع إبليس في كبره ومعصيته إلا نفسه قال الله جل وعلا وتقدس إن النفس لأمارة بالسوء فلا تغرنك نفسك بالاماني والغرور لان من طبع النفس الأمن والغفله والراحه والفتره والكسل والعجز فدعواها باطل وكل شيء منها غرور وان رضيت عنها واتبعت امرها هلكت وان غفلت عن محاسبتها غرقت وإن عجزت عن مخالفتها واتبعت هواها قادتك إلى النار وهي رأس البلاية ومعدن الفضيحة وهي خزانة إبليس ومأوى كل شر لا يعرفها إلا خالقها نعوذ بالله من شرها اثنان ينبغي للإنسان العاقل أن يبادر بالتوبة من الذنوب الماضية والحاضرة من رياء أو كبر أو عقوق أو قطيعة رحم أو كذب أو غيبة أو نميمة أو نحو ذلك من الذنوب فبادر متابا قبل يغلق بابه وتطوى على الأعمال صحف التزود ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعديه ما فيما يقربه إلى الله وينجو به في الدار الآخرة ويقصر الأمل ويكثر من ذكر الله تعالى ويرتنب المناهي كلها ويصبر نفسه ويسأل الله الثبات بالقول الثابت حتى الممات ثلاثة قيل إن يعقوب عليه السلام قال لملك الموت إني أسألك حاجه قال وما هي؟ قال أن تعلمني إذا دنا اجلي ورد أن تقبض روحي فقال نعم أرسل إليك رسولين أو ثلاثة فلما انقضى أجله أتى إليه ملك الموت فقال أزائر جئت أم لقبض روحي فقال لقبض روحك فقال أولست كنت أخبرتني أنك ترسل إلي رسولين أو ثلاثة قال قد فعلت بياض شعرك بعد سواده وضعف بدنك بعد قوته وانحناء جسمك بعد استقامته هذه رسلي يا يعقوب الى بني ادم قبل الموت مضى الدهر والايام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل نعيمك في الدنيا غرور وحسره وعيشك في الدنيا محال وباطل ويقول اخر تفكرت في حشري ويوم قيامتي وإصباح خدي في المقابر ثاويا فريدا وحيدا بعد عز ومنعه رهينا بجرمي والتراب وساديا تفكرت في طول الحساب وعرضه وذل مقامي حين أعطى حسابيا، ولكن رجائي فيك ربي وخالقي بأنك تعفو يا إلهي خطائيا أشرف الأوقات التي يعمرها الإنسان ما تغضى بطاعة الله ومن أراد حفظ أوقاته فليجعل كلامه ذكرى وصمته تفكرا ونظره عبرة وعمله برا لا يحقر الرجل الرفيع دقيقة في السهو فيها للوضيع معاذر فكبائر الرجل الصغير صغيرة وصغائر الرجل الكبير كبائر وقال آخر إذا رأيت من قلبك قسوة فأكثر من تلاوة كتاب الله بتدبر وتفكر وجالس الذاكرة لله واصحب الزاهدين وعليك بالسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين ذكر عن شفيق البلخي أنه قال الناس يقولون ثلاثة أقوال وقد خالفوها في أعمالهم يقولون نحن عبيد الله وهم يعملون عمل الأحرار وهذا خلاف قولهم ويقولون إن الله كفيل بأرزاقنا ولا تطمئن قلوبهم إلا بالدنيا وجميع حطامها وهذا خلاف قولهم ويقولون لا بد لنا من الموت وهم يعملون أعمال من لا يموت وهذا خلاف قولهم قال عيسى عليه السلام يا معشر الحواريين ارضوا بدنيئ الدنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بدنيئ الدين مع سلامة الدنيا وفي معنى ذلك قيل أرى رجالا بأذنى الدين قد قنعوا وما أراهم رضوا في العيش بالدوني واستغنى بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بالدنياهم عن الدين وقال علي رضي الله عنه من جمع ستة خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا أولهما من عرف الله فأطاعه وعرف الشيطان فعصاه وعرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاتقى وعرف الدنيا فرفضها وعرف الاخره فطلبها النمر ان امرئا باع اخراه بفاحشه من الفواحش ياتيها لمغبون ومن تشغل بالدنيا وزخرفها عن جنه ما لها مثل لمفتون وكل من يدعي عقلا وهمته فيما يبعد عن مولاه مجنون وقال ابن مسعود ما أصبح أحد إلا وهو ضيف وماله عارية فالضيف مرتحل والعارية مردودة وفي ذلك قيل وما المال والأهل إلا وديعة ولا بد يوما أن ترد الودائع وقال بعضهم الدنيا جيفة فمن أراد منها شيئا فليصبر على معاشره الكلاب وفي ذلك يقول الشافعي وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب هي منج قال ابو امامه رضي الله عنه لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم اتت ابليس جنوده فقالوا قد بعث نبي واخرجت امه قال يحبون الدنيا قال نعم قال لئن كانوا يحبون الدنيا ما ابالي لا يعبدوا الاوثان وانما اغدو عليهم واروح بثلاث اخذ المال من غير حقه وانفاقه في غير حقه وإمساكه عن حقه والشر كله من هذا نبع وقال لقمان لابنه يا بني انك استدبرت الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت الاخره فانت الى دار تقرب منها اقرب من دار تباعدت عنها وما هذه الايام الا مراحل تقرجب من دار اللقاء كل مبعد ومن سار نحو الدار خمسين حجة فقد حان منه الملتقى وكأنقذ ويقول آخر نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل في لقاء آخر نلقاكم بخير بإذن الله تعالى وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب ارشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد للشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم احمد البساطي المجلس الثاني قال رحمه الله فصل وقال الفضيل بن عياض الدخول في الدنيا هيّن ولكن الخروج منها هو شديد وقال آخر عجبا لمن عرف أن الموت حق كيف يفرح وعجبا لمن عرف النار وأنها حق كيف يضحك وعجبا لمن رأى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن إليها وعجبا لمن يعلم أن القدر حق كيف ينصب قال ملك ابن دينار اصطلحنا على حب الدنيا فلا يأمر بعضنا بعضا ولا ينهى بعضنا بعضا ولا يدعنا الله على هذا فليت شعري اي عذاب الله ينزل علينا وقيل لبشر مات فلان فقال جمع الدنيا وذهب إلى الآخرة وضيع نفسه وقال آخر الدنيا تبغض إلينا ونحن نحبها فكيف لو تحببت إلينا وقال آخر لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه ما يشغله بالآخرة وقال آخر يعظ أخا له في الله ويخوفه بالله فقال يا أخي إن الدنيا دحض مزله ودار مذله عمرانها إلى الخراب صائر وعامرها إلى القبور زائر شملها على الفرقة موقوف وغنها إلى الفقر مصوف الاكثار فيها إعسار والإعسار فيها يسار فافزع إلى الله وارض برزق الله لا تتسلف من دار فنائك إلى دار بقائك فإن عيشك في الدنيا فيء زائل وجدار مائل أكثر من عملك وأقلل من أملك وقال يحيى بن معاذ العقلاء ثلاثة من ترك الدنيا قبل أن تتركه وبنى قبره قبل أن يدخلها وأرضى خالقه قبل أن يلقاه وقال بن دار إذا رأيت أبناء الدنيا يتكلمون بالزهد فاعلم أنهم في سخرية إبليس وذكر أناس الدنيا وأكبروا على ذمها عند رابعة العدوية فقالت اسكتوا عن ذكرها فلولا موقعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها إن من أحب شيئا أكثر من ذكره ألا إنما الدنيا كجيفة ميتة وطلابها مثل الكلاب الهوامس وأعظمهم ذما لها وأشدهم بها شغفا قوم طوال القلالسي وقال آخر الدنيا مزبلة ومجمع كلاب وأقل من الكلاب من عكف عليها فإن الكلب يأخذ من الجيفة حاجته وينصرف والمحب للدنيا لا يفارقها بحال وقيل لإبراهيم بن أدهم كيف أنت فقال نوقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع فطوبى لعبد آثر الله وحده وجاد بدنياه لما يتوقع وقال آخر أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وانعما كبان بنى بنيانه فاقامه فلما استوى ما قد بناه تهدما وقال لقمان لابنه يا بني بعد دنياك باخرتك تربعهما جميعا ولا تبع اخرتك بدنياك تخسرهما جميعا وقال محمد بن الحسين لم علم أهل الفضل والعلم والمعرفة والأدب أن الله عز وجل قد أهان الدنيا وانه لم يرضها لأوليائها وأنها عنده حقيرة ذليلة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زهد فيها وحذر أصحابه من فتنتها أكلوا منها قصدا وقدموا فضلا وأخذوا منها ما يكفي وتركوا ما يلهي لبسوا من الثياب ما ستر العورة واكلوا من الطعام أدناه مما سد الجوع ونظروا إلى الدنيا بعين أنها فانية وإلى الآخرة أنها باقية فتزودوا من الدنيا كزاد الراكب فخربوا الدنيا وعمروا بها الآخرة ونظروا إلى الآخرة بقلوبهم فعلموا أنهم سينظرون إليها بقلوبهم واعينهم ولما علموا انهم سيرتحلون اليها بابدانهم تعبوا قليلا وتنعموا طويلا كل ذلك بتوفيق مولاهم الكريم احبوا ما احب لهم وكرهوا ما كره لهم قال عبد الله بن سعود رضي الله عنه نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام قد اثر في جنبه فقل يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءا فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها أعلم بعد طريق الحق منفرد والسالكون طريق الحق أفراد لا يطلبون ولا تطلب مساعيهم فهم على مهل يمشون قصاد والناس في غفلة عما له قصدوا فجلهم عن طريق الحق مقادون خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال يا أيها الناس إنكم خلقتم لأمر إن كنتم تصدقون به وهذا عملكم فإنكم حمقاء وإن كنتم تكذبون به فإنكم هلكاء فما خلقتم فما خلقتم للأبد ولكنكم من دار إلى دار تنقلون عباد الله انكم في دار لكم فيها من طعامكم غصص ومن شرابكم شرق لا تصفو لكم نعمة تسرون بها إلا بفراق أخرى تكرهون فراقها فاعملوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه ثم غلبه البكاء ونزل وقال بعضهم في وصف مراحل السلوك إن المؤمن إذا آمن بالله واستحكم إيمانه خاف الله تعالى فإذا خاف الله تعالى تولد من الخوف الهيبة فإذا سكنت غالبة الهيبة دامت طاعته لربه فإذا أطاع ربه تولد من الطاعة الرجاء فإذا سكنت درجة الرجاء في القلب تولد من الرجاء المحبة فإذا استحكمت المحبة في قلب العبد سكن بعدها مقام الشوق فإذا اشتاق أداه الشوق إلى الأنس بالله فإذا أنس بالله اطمأن إلى الله فإذا اطمأن إلى الله كان ليله في نعيم ونهاره في نعيم وسره في نعيم وعلانيته في نعيم وقال بعضهم يا بل آدم ما أنصفت اذ يدعوك داع الدنيا بكلمة واحدة لشيء ذاهب فتجيبه مسرعا ويدعوك داع الآخرة لشيء باق صاف ثابت فلا تجيبه مسرعا فليتك إذ لم تقدر الآخرة سويت بينهما وقال آخر العلماء العاملون أرأف بأمة محمد من آبائهم وأمهاتهم وأشفق عليهم قيل له كيف ذلك قال لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة وأهوالها وقال آخر من أقوى القوى أن تغلب نفسك من عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز وقال من علامات الاستدراج للعبد عماه عن عيبه وتطلعه إلى عيوب الناس وقال من النذالة أن يأكل العبد بدينه وقال آخر وقد سئل عن الطريق إلى الله فقال توبة تحل الإصرار وخوف يزيل الغرور ورجاء ينهض الخيرات ثم مراقبة الله في خواطر القلوب فصل اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه أن من الطرق التي يستفيد منها الإنسان معرفة عيوبه من ألسنة عدائه فإن الساخط ينقب عن عيوب عدوه وقديما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي مساوية ويقول آخر عداتي لهم فضل عليه ونعمة فلا أذهب الرحمن عني الأعادية هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالي ولعل انتفاع الانسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه وسقطاته ومساويه اكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه ويمدحه ويخفي عنه عيوبه فالبصير لا يخلو عن الانتفاع بقول اعدائه فان مساويه لا بد وان تنتشر على السنه اعدائه راى بعض الزهاد رجلا يضحك الى غلام فقال له يا خارب العقل والقلب أما تستحي من رب العالمين والكرام الكاتبين والملائكة الحافظين يحفظون الأفعال ويكتبون الأعمال وينظرون إليك ويشهدون عليك يقول الشاعر تمتعتما يا ناظري بنظرة ما قلبي أشر الموارد أعيني يكف عن فؤادي فإنه من البغي سعي اثنين في قتل واحد العين مصائد الشيطان والعين أنفذ الجوارح صرعة فمن أتبع جوارحه نفسه في طاعة ربه فقد وصل أمنا ومن أتبع جوارح نفسه في نيل لذاته فقد أحبط عمله فليحذر لبيب من إرسال النظر فيما لا يحل فإنه سهم صائب وسلطان غالب قال عليه الصلاة والسلام النظر سهم من سهام إبليس فمن تركه مخافة الله تعالى أعقبه إيمانا يجد طعمه في قلبه إذا ما صفت نفس المريد لطاعة ولما تشبها للمعاصي شوائب وأتبعها فعل الجوارح كلها فتلك عليه أنعم ومواهب تلقت في دار الخلود كرامة إذا جب للعاصي سلام وغارب كتاب بعض الحكماء إلى رجل من أخوانه يا أخي اعذر الموت في هذه الدار قبل أن تصير إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجده وكان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة وقال إبراهيم التيميم شيئان قطعا عني لذة الدنيا ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل وقال كعب من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها وقال أشعث كنا ندخل على الحسن فإنما هو ذكر النار وأمر الآخرة وذكر الموت وقالت صفية رضي الله عنها إن امرأة اشتكت إلى عائشة قسوة قلبها فقالت لها أكثر ذكر الموت يرق قلبك ففعرت فرق قلبها فجاءت تشكر عائشة رضي الله عنها والله عالم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب ارشاد العباد للاستعداد اليوم المعاد للشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عبر المساطي المجلس الثالث فصل وقال بعض العلماء واصفا علماء وقته قد غلب على العباد والنساك والقراء في هذا الزمن التهاون بالذنوب حتى غرقوا في شهوات فروجهم وبطونهم وحجبوا عن شهود عيوبهم فهلكوا وهم لا يشعرون أقبلوا على أكل الحرام وتركوا طلب الحلال ورضوا من العمل بالعلم ويستحي أحدهم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم هم عبيد الدنيا لا علماء الشريعة إذ لو علموا عملوا بها وفق الشريعة لما نعتهم عن القبائح إن سألوا ألحوا وإن سئلوا شحوا لبسوا الثياب على قلوب الذياب ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطمع حتى تجهما فإن قلت زند العلم كاب فإنما كبا حيث لم تحماح حماه هو أظلما. خرج الحسن يوما من عند ابن هبيرة فإذا هو بالقراء على الباب فقال ما يجلسكم هاهنا تريدون الدخول على هؤلاء الخبثاء أما والله ما مجالستكم إياهم بمجالسة الأبرار تفرقوا فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم أما والله لو زهدتم فيما عندهم لراغبوا فيما عندكم لكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيما عندكم وعن أنس بن مالك أن معاذ بن جبل رضي الله عنهما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أصبحت يا معاذ قال أصبحت مؤمنا بالله حقا قال إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة فما مصداق ما تقول قال يا نبي الله ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أصبح ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها أخرى وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها ومعها نبيها واوثانها التي كانت تعبد من دون الله وكاني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة قال عليه الصلاة والسلام عرفت فلزم وبلغ زين العابدين من الدنيا أفضل ما تسعى إليه همة رجل فرفضها ونبذها قائلا هذا سرور لولا أنه غرور ونعيم لولا أنه عن قريب عديم وملك لولا أنه هلك وغنا لولا أنه فنى وأمر جسيم لولا أنه ذميم وارتفاع لولا أنه اتضاع وحسب امرئ من الدنيا لقيمات يقيم بها صلبه وثوب يستر به عورتها وصحة يستقوي بها على طاعه الله موعظة أعلم يا أخي أن الأجل قريب وهو مستور عنك وهو في يد غيرك يسوقه حثيث الليل والنهار وإذا انتهت المدة حيل بينك وبين العدة فاحتل قبل المنتهى وأكرم أجلك بحسن صحبة الصادقين وإذا آلستك السلامة فاستوحش بالعطب فإنه الغاية وإذا فرحت بالعافية فاحسب حسابا للبلاء وإذا بسطك الأمل فاقبض نفسك عنه بذكر الأجل فهو الموعد وإليه المورد وقال شريح إني أصاب بالمصيبة فأحمد الله تعالى أربع مرات أحمده إذ لم تكن أعظم منها وأحمده إذ رزقني الصبر عليها وأحمده إذ وفقني لاسترجاع ما أرجو فيه من الثواب وأحمده إذ لم يجعلها في ديني وقال حاتم الأصم: مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا ولقد ماتت لي بنت فعزاني أكثر من عشرة آلاف وفاتتني صلاة الجماعة فلم يعزني أحد وقال آخر كن حذرا من أربع غارات الأولى غارة ملك الموت على روحك الثانية غارة الورثة على مالك الثالثة غارة الدود على جسمك في قبرك والرابعة غارة الخصماء على حسناتك فعليك في الاستعداد والاحتياط والاكثار من الباقيات الصالحات والمداومة على ذكر الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا كان محمد بن سيرين يدخل السوق نصف النهار يكبر ويسبح ويذكر الله فقال له رجل يا أبا بكر في هذه الساعة قال إنها ساعة غفلة ينبغي الذكر والتذكير فيها وقال بعض علماء اني لا أقرأ القرآن فأنظر في آية فيحار عقلي فيها وعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم وهم يتلون كلام الرحمن أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا وسروا بما رزقهم الله ووفقهم له فشمر ولذ بالله واحفظ كتابه ففيه الهدى حقا وللخير جامع هو الذخر للملهوف والكنز والرجاء ومنه بلا شك تنال المنافع به يهتدي من ته في مهمه الهوى به يتسلى من دهته الفجائع والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم فصل قال بعض العلماء على قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين إن الأرض لتبكي على رجل وتبكي من رجل تبكي على من يعمل على ظهرها بطاعة الله وتبكي ممن يعمل على ظهرها بمعصية الله فقد أثقلها وقال من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله ومن أحب أن يكون اغنى الناس فليكن بما في يد الله اوثق عنده مما في يده وقال إبراهيم الوشار ما رأيت في جميع من لقيته من العباد والعلماء والصالحين والزهاد أحدا يبغض الدنيا ولا ينظر اليها مثل ابراهيم بن ادم وربما مررنا على قوم قد اقاموا حائطا او دارا او حانوتا فيحول وجهه ولا يملا عينيه من النظر اليه فعاتبته على ذلك فقال يا بشار اقرا ما قال الله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا ولم يقل ايكم احسن عماره للدنيا واكثر حبا وذخرا وجمالا ثم بكى وقال صدق الله عز اسمه فيما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولم يقل إلا ليعمر الدنيا ويجمع الأموال ويأمن الدور ويشيد القصور ويتلذذ ويتفكه وجعل يومه كله يردد ذلك ويقول فبهداه مقتده فائدة عظيمة كل علم لا يوافق الكتاب والسنة أو ما هو مستفاد منهما أو معين على فهمهما أو مستند إليهما كان إلى من كان فهو نقص وضرر ورذيلة وليس بفضيلة بل يزداد به الإنسان هوانا ورذيلة في الدنيا والآخرة سئل بعض العلماء عما ما يذهب العلوم من قلوب العلماء بعد أن وعوها وعقلوها فقال الطمع وشره النفس وطلب الحوائج وفسر أحد العلماء ما تقدم فقال يطمع الرجل في الشيء فيطلبه فربما كان سببا لذهاب دينه وأما شره فشره النفس في هذا وفي هذا حتى لا تحب أن يفوتها شيء ويكون لك إلى هذا حاجة وإلى هذا حاجة فإذا قضاها لك خرم أنفك وقادك حيث شاء واستمكن منك وخضعت له وسلمت عليه وزرته وعدته إذا مرض ولولا حاجتك لتركته إذا سد باب عنك من دون حاجة فدعه لأخرى ينفتح لك بابها فإن قراب البطر يكفيك ملؤه ويكفيك سوآت الأمور اجتنابها ولا تكم ابذالا لعرضك واجتنب ركوب المعاصي يجتنبك عقابها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رحم الله امرأى اهدى الي عيوبي وكان يسأل سلمان عن عيوبه فلما قدم عليه قال ما الذي بلغك عني مما تكرهه قال أعفيني يا أمير المؤمنين فألح عليه فقال ما لغني أنك جمعت بين إدامين على مائده وأن لك حلتين حلة بالنهار وحلة بالليل قال وهل بلغك غير هذا قال لا قال أما هذان فقد كفيتهما وكان يسأل عذيفة ويقول له أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة المنافقين فهل ترى علي شيئا من آثار النفاق فهو على جلالة قدره وعلو منصبه هكذا كانت تهمته لنفسه رضي الله عنه فكل من كان أرجح عقلا وأقواف الدير وأعلى منصبا كان أكثر تواضعا وأبعد عن الكبر والاعجاب. وأعظم اتهاما لنفسه وهذا يعتبر نادرا يعز وجوده فقليل في الأصدقاء من يكون مخلصا صريحا بعيدا عن المداهنة متجنبا للحسد يخبضك بالعيوب ولا يزيد فيها ولا ينقص وليس له أغراض ليرى ما ليس عيبا عيبا أو يخفي بعضها كذا لبعض العلماء وقد اعتزل الناس وكان منطويا عنهم لما امتنعت عن المخالطة فقال وماذا أصنع بأقوام يخفون عني عيوبي فكانت شهوه صاحب الدين في التنبيه على العيوب عكس ما نحن عليه وهو أن أبغض الناس الينا الناصحين لنا والمنبهين لنا على عيوبنا وأحب الناس الينا الذين يمدحوننا مع أن المدح فيه أضرار عظيمة كالكبر والاعجاب والكذب وهذا دليل على ضعف الإيمان فإن الأخلاق السيئة أعظم ضرا من الحيات والعقالب ونحوها ولو أن إنسانا نبهك على أن في ثوبك أو خفك أو فراشك حية أو عقربا لشكرته ودعوت له وعظمت صنيعه ونصيحته واجتهدت واشتغلت في إبعادها عنك وحرست على قتلها وهذه ضررها على البدن فقط ويدوم ألمها زمن يسير وضرر الأخلاق الرديئة على القلب ويخشى أن تدوم حتى بعد الموت ولا نفرح بمن ينبهنا عليها ولا نشتغل بإزالتها بل نقابل نصح الناصح بقولنا له تبكيتا وتخجيلا وأنت فيك وفيك ناظر نفسك ولا عليك منا كل أبصر بنفسه ونشتغل بالعداوة بعه على الانتفاع عن الانتفاع بنصحه بدل ما نشكره على نصحه لنا بتنبيهه لنا على عيوبنا فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم ألهمنا رشدنا وبصرنا بعيوبنا واشغلنا بمداواتها ووفقنا للقيام بشكر من يطيعنا على مساوينا بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين والله اعلم وصلى الله على محمد واله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب ارشاد العباد للاستعداد ليوم المعد للشيخ عبد العديد السلمان رحمه الله تعالى يقراغ عليكم عبر البساطي المجلس الرابع موعظة قال بعض العلماء اعلم أن الذي يقضى منه العجب من حال الإنسان في غفلته عن الاهتمام بأمر الموت وفي عدم الروعة منه مع تيقن أنه لا بد له من، وأنه في حال السعي إليه لا يفتر عن ذلك لحظة وقال بعض العلماء: ما رأيت يقينا لا شك معه أشبه بالشك الذي لا يقين معه مثل الموت وما هكذا حال كامل العقل والتمييز عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فبكى وقال آخر العدد خروج نفسك آخر العدد فراق أهلك آخر العدد دخول قبرك وعن ابن السماك وقد قرأها إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما أسرع ما تنفذ وما نفس إلا يباعد مولدا ويذن المنايا للنفوس فتقرب يقال إن أنفاس ابن آدم بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس في اليوم اثني عشر وفي الليل اثنى عشر ألفا والسبب في جميع ذلك أي عدم الاهتمام بأمر الموت وعدم الروعة منه وما بعده وحب الهوى وطول الأمل وقيل السبب تركيب الإنسان تركيبا يحتاج فيه إلى دفع المضار العاجلة قبل حضور وقت المشار الآجلة فهو في العاجلة يدفع مضار الجوع والعطش والحرج والبرد والخوف والسقم والغم والإهانة والاستخفاف والشماتة ونحوها من الأحوال ألا تجرعه غصص الموت أهون من تجرعها فيهون الاهتمام به بالنظر إلى الاهتمام بها وقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم إن أشق من الموت ما يتمنى الموت من اجله فلذلك هنا في قلبه هم ما يعلمه مما يصيغ إليه في المستقبل من ضرر الموت والأقرب والله أعلم ان السبب الحقيقي هو سلب الله تعالى للخواطر المنصرفة إلى ذكر الموت وتصور حقيقة أمره وسلب الدواعي إلى الاشتغال به لما في ذلك من اعتماد الدنيا وانتظام أمرها الذي هو مقصود للحكيم ولو أن الناس نزل أمر الموت منزلته اللائقة به لقتضى ذلك أن تخرب الدنيا ولا تعمر قال كان المرء جديرا بأن لا يعمل من أعمالها شيئا فإن من لا يفق بالحياة لحظة كيف يتعب نفسه ويسهر ليله في محاولة أمور يفتقر إليها من شأنه أن يخلد والله أعلم ومثال حال الإنسان في تيقونه أنه يسعى كل يوم وليلة مرحلتين إلى الموت مع غفلته عن الاهتمام به والانزعاج لأجله حال رجل أذنب إلى ملك ذنبا عظيما يوجب قتله فأمر الملك بإحضاره لذلك من مسافة بعيدة وقد رأى السيف مسلولا أمامه وشاهد من استعد لقتله فسار به المأمورون بإحضاره وهم يطعنونه في جوانبه بالشوك والمناخيس والمفاك والسكاكين أو ذلك ولا يسلم منها إلا ما اتقاه بترس أو نحوه مما يحول بينها وبين جسده وما لم يتقه آلمه وأقلقه فصار مشغولا مستغرق الذهن باتقاء تلك المطاعن على اهتمام بما هو ساعي إليه من ضرب عنقه وهان عليه ما هو ذاهب إليه في جنب ما قد صار فيه وأما لو قطع مواد ما شغله عن الاهتمام بالموت من تلك المذكورة الممثلة مما يلحق المقدم للقتل في طريقه ليفرغ قلبه لإدراك هم بالموت وما بعده لشتغل به واستغرق في ذلك وسعه وجوده فليستعن العبد على ذلك بما ورد في الحديث من الحث على ذكر الموت وقصر الأمل مثل حديث أكثروا ذكر هذا من الذهت فإنه ما كان في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره ولما كان الموت امرا حتميا لا بد منه لكل مخلوق على وجه الأرض فلا بد من تذكره دائما وابدا ففي تذكره محاسبة للنفس على ما قدمت من خير وشر فإن قدمت خيرا فذكر الموت يريحها ويحثها على التزود من الأعمال الصالحة والابتعاد عن كل شر وإن فطرتت وأهملت واستمرت على فعل المعاصي والشرور فذكر الموت يردعها عن غيها وطغيانها ويحول بينها وبين عبثها فإذا تيقن كل إنسان أن الموت لا بد أن يأتيه وهذا أمر لا خلاف فيه قال الله جل وعلا وتقدس كل نفس ذائقة الموت وقال الشاعر فهن المنايا أي واد حللنه عليها القدوم أو عليك ستقدم وقال آخر كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول وعلم أن التراب بعد الفرش مطجعه وأن الدود والحشرات انيسه وأن القيامة الكبرى موعده وأن الجنة أو النار مورده بعدما يعاني من الاهوال والمزعجات التي يشيب منها الولدان فاذا جعل هذا نصب عينيه ليلا ونهارا سرا وجهارا ومعنى في التفكر فيه فلا بد ان يكون لذلك تاثير باذن الله ويكون الموت وما بعده نصب عينيه ان قام او قعد او مشى او اضطجع وتهون عليه الدنيا ومصائبها ويدعوه ذلك الى ترك ما زاد على زاده الى الاخره وذكر الموت نوعان نوع باللسان فقط والنوع الاخر وهو النافع المجدي باذن الله ذكره بالقلب لانه المثمر للعمل الصالح تاهب للذي لا بد منه فان الموت ميعاد العباد يسرك ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد وقال اخر ولا تلو عن تذكار ذنبك وابكيه بدمع يضاهي الوبل حال مصابه ومثل لعينيك الحمام ووقعه وروعة ملقاه ومطعم مصابه وان قصار مسكن الحي حفرة سينزلها مستنزلا عن قبابه وقال آخر لا نوم أثقل من الغفلة ولا رقأ أملك من الشهوة ولولا ثقل الغفلة لما طفرت بك الشهوة قال أحد العلماء أعلم أن من حقق المظهر وراض نفسه على السكون إلى الحقائق وإن آلمتها في أول صدمة كان اغتباطه بذنب الناس إياه أشد وأكثر من اغتباطه بمدحهم إياه لأن مدحهم إياه إن كان بحق وبلغه مدحهم له أسر ذلك فيه العجب فأفسد بذلك فضائله وإن كان باطل فبلغه فسره فقد صار مسرورا بالكذب وهذا نقص شديد وأما ذم الناس إياه فإن كان بحق فبلغه فربما كان ذلك سببا إلى تجدبه ما يعاب عليه وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا ناقص العقل وإن كان الذنب له بباطل وبلغه فصبر اكتسب فضلا زائدا في الحلم والصبر وكان مع ذلك غانما لأنه يأخذ حسنات من ذمه بالباطل فيحظى بها في دار الجزاء احوج ما يكون إلى النجاة بأعمال لم يتعب فيها ولا تكلفها وهذا حظ عظيم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 إما رجل ذمك نصحا وإشفاقا عليك فهو عظيم المنة واجب الطاعة فمما يكون غضبك من نصح المشفق عليك لقد عظمت مصيبتك أن تغضب على من نصحك وأما الخصلة الثانية فرجل غير ناصح لك فذمك بما عرفه فيك وعلمه منك وأظهره بسببك فواجب عليك قبول الحق إن كان صادقا في مقالته وضع الحقد عليه وبادر بالإنابة قبل الفضيحة في الآخرة كما افتضعت بالدنيا وأما الخصلة الثالثة فرجل اجترأ على الله بباطل افتراه وبزور يقوله عليك ليسبك به فقد أتى البائس على نفسه وأما الذي نلت منه من الأذى وقول الزور فيك فبما كسبت يداك؟ وعقوبه ذنوب وكفارة المساوي اجر عظيم يشق اليك لم تتعب عليه لا في صيف ولا شتاء وهو أحسن من الذهب والفضة والفلل والعمائر وسائر أمتعت الدنيا التي ربما كانت عذابا في الدنيا والآخرة فعلى العاقل أن يغتنم نفع المدمة فغالبا تكون الحسنات التي تأتيك من عدوك أكثر من الحسنات التي تأتيك من صديقك لأن صديقك يدعو لك فإما أن يجاب أو لا، عدوك فيقع فيك ويغتابك وانما هي حسنات يزفها اليك عفوا صفوا حلالا كما قيل يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجري صومه وصلاته ويحمل وزرا عنك ظن بحمله عن النجب من ابنائه وبناته وغير شقي من يبيت عدوه يعامل عنه الله في غفلاته فلا تعجب من جاهل ضر نفسه بإمعانه في نفع بعض عوداته وعجب منه عاقل بات ساخطا على رجل يهدي له حسناته ويحمل من أوزاره وذنوبه ويهلك في تخلصه ونجاته والله أعلم وصلى الله على محمد وأهله وسلم فوائد لا تحقر شيئا من عمل غض أن تحققه بأن تعجله اليوم وإن كان قليلا فإن من قليل الأعمار يجتمع كثيرها وربما أعدز أمرها عند ذلك فيبطل الكل ولا تحقر شيئا مما ترجو به تثقيل ميزانك يوم البعث والنشور أن تعجله الآن وإن قل فإنه يحط عنك كثيرا لو اجتمع قذف بك في جهنم الخوف والوجع والفقر والنكبة لا يعس أذاها إلا من كان فيها ولا يعلمه من كان خارجا عنها وفساد الرأي والعار والإثم لا يعلم قمحها إلا من كان خارجا عنها وليس يراه من كان داخلا فيها الابن والصحة والغنى لا يعرف حقها إلا من كان خارجا عنها وليس يعرف حقها من كان فيها وجود الرأي والفضائل وعمل الآخرة لا يعرف فضلها وفائلتها إلا من كان من أهلها ولا يعرفه من لم يكن من اهلها اول من يزهد في الغادر من غدر له الغادر وأول من يمقت ويبغض شاهد الزور من شهد له بها وأول من تهون الزانية بعينه الذي يزني بها لأنه كشف سترها والعياذ بالله لا شيء ضر على السلطان من كثرة المتفرغين حواليه فاللبيب الحازم اليقظ يشغلهم بما لا يظلمهم فيه فإن لم يفعل شغلوه بما يظلمون فيه أما مقرب عدائه فذلك قاتل نفسه احرص على أن توصف بسلامة الجانب ليودك الناس ويأمنون منك واحذر وتحفظ من أن توصف بالتجسس والدهاء والمكر والحيل والنميمة والكبر والحسد والخداع لغير المخادع لك والكيد لمن لا يكيد لك واحذر أن تكون من الممثلين وأهل المقابلات فيكثر المتحفظون منك والماقتون لك حتى ربما أضر ذلك بك ضررا عظيما وربما قتلك كما قيل كمن قتيل لسانه كانت تخاف وشجعانه وظن بنفسك على ما تكره يقل همك إذا أتاك ويعظم صدورك وفرحك ويتضاعف إذا آتاك ما تحب مما لم تكن قدرته إذا تكاثرت الهموم سقطت كلها الصبر على الجفاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول صبر عن من يقدر عليك ولا تقدر عليه وهذا ذل ومهانة وليس من الفضائل والرأي لمن خشي لما هو أشد مما يصير عليه المصارمة المتاركة والمباعدة والقسم الثاني صبر عن من تقدر عليه ولا يقدر عليك فهذا فضل وبر وهو الحلم على الحقيقة وهو الذي يوصف به الفضلاء والقسم الثالث صبر عن من لا تقدر عليه ولا يقدر عليك وهذا ينقسم إلى قسمين إما أن يكون الجفاء ممن لم يقع منه إلا على سبيل الغلط ويعلم قمح ما أتى به ويندم عليه فالصبر عليه فضل وهو علم على الحقيقة وأما من كان لا يدري مقدار نفسه ويظن أن لها حقا يستطيل به فلا يندم على ما سلف منه فالصبر عليه ذل للصابر وإفساد للمصبور عليه لأنه يزيد شره والمقارضة له صخف والأحسن إعلامه بأنه يقدر على أن ينتصر منه وإنما ترك استرذالا له فقط وصيانة عن مراجعته وقد من قيل إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تبرد فوضع الندى في موضع السيف بالعلام مضجز كوضع السيف في موضع الندى وقال آخر وكم من لئيم ود أن شتمته وإن كان شتمي فيه صاب وعلقم ولا الكف عن شتم اللئيم من أضر له من شتمه حين يجتم من, من شغل نفسه بأن العلوم وترك أعلاها وهو يقدر عليه كان كمن يغرس الأثلاء والسدر ونحوهما في الأرض التي يزكو وينمو فيها النخيل والزيتون والتفاح والرمان ونحوها. نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم كإطعامك التمر والحلوى من به مرض السكر وكمن به حرق والفلفل لمن به قرحة قال الشاعر سأكتم علمي عن ذوي الجهل طاقتي ولا أنثر الدر النفيس على الغنم فإن يسر الله الكريم بفضله فصادفت أهلا للعلوم والحكم بثثت مفيدا واستفدت وجادهم وإلا فمحزون لدي ومكتتم فمن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم الباخل بالعلم ألأم من الباخل بالمال؟ لأن الباخل بالمال يخاف من فنائه وذهابه من يده والباخل بالعلم بخل بما لا يفنى على النفقة ولا يفارقه مع البذل بل يزيد ويثبت حد البخل الامتناع عن أداء الواجبات أو بعضها وحد الجود بذل الفضل في وجوه البر والإعسار إلى عباد الله المؤمنين وساب البخل غلبة الشهوة وطول الأمل ورحمة الولد وخوف الفقر وقلة الثقة بمجيء الرزق وعشق المال لذاته من رأى نفسه تميل إلى علم من علوم الشريعة كالتفسير والتوحيد والحديث والفقه فليقبل عليه ولا يشتغل بغيره حتى يمهر فيه ثم ينتقل إلى الثاني. ولا بد لمن أراد العلم وعنده إقبال ونشاط من تغيب القرآن ومتن من كل فن من العلم الذي يريد تحصيله ليعينه على تثبيت المعلومات وسرعة استخراجها وأجل العلوم ما قربك من الله وما أعانك على رضا من أضرج ما على العلوم وأهلها الدخلاء فيها فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويوسدون ويقدرون انهم يصلحون من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الاخلاق كلها ومكارم الشيم واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم وليستعمل اخلاقه وسيرته ما أمكنه ذلك قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة منفعة العلم في استعمال الفضائل عظيمة وهو أن يعلم حسن الفضائل فيأتيها ويعلم قبح الرذائل فيجتنبها ويسمع الثناء الحسن فيرغب في مثله والثناء الرذي فينفض منه ويبتعد انظر في المال والحال والصحة إلى من ودونك، انظر في العلم والدين والأخلاق الفاضلة إلى من هو فوقك من استخف بحرمات الله تعالى فلا تأمنه على شيء مما تشفق عليه وكن على حذر منه دائما لأن من لا يخاف الله لا يؤمن على شيء ولا تغتر بكلام المنافقين عمي البصائر الذين يصفون اليهود والنصارى بالوفاء والصدق والمسلمين بالغدر والخيانة فالكفار لم يفهم الله جل وعلا الخان الله ورسوله والمؤمنين وحذرنا الله عنهم فإياك أن تغتر بكلام المنافقين فتمدح عداء الله ورسوله والمؤمنين فتهلك مع من هلك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب وإرشاد العباد للاستعداد اليوم المعاد للشيخ عبد العز السلمان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر المسادي المجلس الخامس قال رحمه الله فصل النصيحة مرتان فالأولى فرض وديانة وثانية تنبيه وتذكير وأما الثالثة فتوبيخ وتقرع إن أمكن ولم يحصل عليك ضرر والنصح سرا لا جهرا وبتعريض لا تصريح إلا أن لا يفهم المنصوح تعريضك فلا بد من التصريح ولا تنصح على شرط القبول منك فإن تعديت فأنت مغطئ من أردت قضاء حاجته بعد أن سألك إياها أو أردت ابتداءه بقضائها فلا تعمل إلا ما يريده هو لما تريده أنت وإلا فأمسك فإن تعديت هذا كنت مسيئاً لمعصنا لا تنقل إلى صديقك ما يؤلم نفسه ولا ينتفع بمعرفته ولا تكتم ما يستضر بجهله ولا يسرك أن تمدح بما ليس فيك لأنه نقصك ينبه الناس عليه بل الذي ينبغي لك غمك بذلك وقديما قيل ومدحك الشخص بالأخلاق يعدمها للحرد اللب تبكيت وتخجيله ما شيء أضيع وأضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته وما شيء أضيع وأضعف من جاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته فروي أن عمر أتي بشاهد عنده فقال له اتني بمن يعرفك فأتاه برجل فأثنى عليه خيرا فقال له عمر أن تجاروا الأذن الذي يعرف مدخله ومخرجه قال لا قال فكنت رفيقه في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق قال لا قال فعملته بالدرهم والدينار قال لها قال أظنك رأيته قائما في المسجد يهمهم بالقرآن يخفض رأسه طورا ويرفعه أخرى قال نعم قال اذهب فلاست تعرفه ثم قال الرجل اذهب فأتني بمن يعرفك من علامات الاستدراج العمى عن العيوب وصرف نعم الله في معاصيه وخير الرزق ما سلم من الإثم في الاكتساب والغش في الصناعة والسلامة من أثمان المحرمات كالمسكرات والدخان والتلفزيون والفيديو والكوره والورق التي يستعملها سخفاء العقول والبعيدون عن الدين فراح الله المسلمين منها ومنهم وجميع آلات المعاصي والملاهي والسلامه من الربا بجميع أنواعها من شغله طلب الدنيا عن الآخرة ذل إما في الدنيا وإما في الآخرة ومن نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال للإنسان المفرط موقفان يندم الإنسان فيهما على ضياع الوقت ندامة عظيمة حيث لا ينفع الندم ولا يفيد التأسف والحزن الأول ساعة الاحتضار حين يستدبر الإنسان الدنيا ويستقبل الآخرة ويتمنى لو أمهل برهة من الزمن ليتلافى ويصلح ما أفسد وهيهات قال تعالى وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين والجواب على السؤال الذي قد فات أوانه ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون الموقف الثاني في الاخره قال تعالى ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون الايات وقال تعالى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 فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين الآيات وقال تعالى اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قال بعض العلماء افضل البكاء بكاء العبد على ما سلف من ذنوبه ومعاصيه وعلى ما فات من أوقاته في غير طاعة الله جل وعلا وقال إنما يخاف المؤمن الموت لخوفه من الذنوب والانقطاع عن الأعمال الصالحة من ذكر الله وما والاه من جميع أفعال الطاعات والقربات وإلا فأحب شيء إليه لقاء ربه جل وعلا الواجب على الإنسان العاقل أن يحافظ على وقته أكثر من محافظته على ماله وأن يحرص على الاستفادة منه فيما ينفعه ويقربه إلى الله عز وجل ولقد كان السلف أحرص ما يكونون على أوقاتهم لأنهم يعرفون قيمتها ولذلك يقول الحسن البصري أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم وقال يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعها كلما ذهب يوم ذهب بعضك وقال آخر الوقت إذا فات لا يستدرك ولا شيء أعز منه وكانوا يحرصون كل الحرص ان لا يمر زمن ولو يسيرا دون ان يتزود فيه بعمل صالح او علم نافع او مجهدة للنفس او ايصال نفع الى قريب او بعيد وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلي ولم يزدد فيه عملي وقال وقال اخر كل يوم يمر بي لا أزداد فيه علما يقربني من الله عز وجل فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري من جهل قيمة الوقت الآن فسيأتي عليه يوم يعرف فيه قيمة الوقت ولكن بعد فوات الأوان فأتمنى أنه شغل وقته الماضي بالباقيات الصالحات من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة لكتاب الله وصلاه وصيام وزكاة وحج وبر وصله رحم ونحو ذلك مما يجده موفرا أحوج ما يكون إليه إذا أنت لم تزرع وأبصرت زارعا ندمت على التفريط في زمن البذري قيل لأحد العلماء ما بال كتب السلف وكلامهم ومواعظهم أنفع من كلامنا وكتبنا ومواعظنا قال لأنهم يتكلمون لعز الإسلام ونفع المسلمين ورضى الرحمن وإزالة ما يضل الإسلام والمسلمين ونحن نتكلم لعز النفس وطلب الدنيا وقبول الخلق والشهرة والظهور والتصنع والرياء وطلب المدح والثناء قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه اتق الله بطاعته وأطع الله بتقواه والتخف يداك من دماء المسلمين وبطنك من أموالهم ولسانك من أعراضهم وحاسب نفسك في كل خطوة وراقب الله في كل نفس والله أعلم فصل قال ابن القيم رحمه الله دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت شهوة فإن لم تفعل صارت عزيمه وهمة فإن لم تدافعها صارت فعلا فإن لم تداركه بصده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها فعلم ان كل علم اختياري هو الخواطر والأفكار فإنها توجب التصورات والتصورات تدعو إلى الإرادات والإرادات تقتضي وقوع الفعل وكثرة تكراره تعطي العاده فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار وفسادها بفسادها وصلاح الخواطر بان تكون مراقبه لوليها والهها صاعده اليه دائره على مرضاته ومحابه فانه سبحانه به كل صلاح ومن عنده كل هدى ومن توفيقه كل رشد ومن توليه لعوده كل حفظ ومن تولي العبد عنه وإعراضه عنه كل ضلال وشقاء علم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر فيأخذها الفكر فتؤديها إلى التذكر فيأخذها التذكر فيؤديها إلى الإرادة فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل فتستحكم فتصير عادة. تردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها، ومعلوم أن الإنسان لم يعط اماده الخواطر ولا القوة على قطعها، فإنها تهجم عليه هجوم النفس إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له وعلى دفع أقبعها وكراهته له ونفرته منه. وقد خلق الله النفس شبيهة بالرحى الدائره التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه، فإن وضع فيها حب طحنت وإن وضع فيها تراب أو حصى طحنت فالخواطر والأفكار التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحى ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط بل لا بد لها من شيء يوضع فيها فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره وأكثرهم يطحن رملا وحصا وتبنا ونحو ذلك فإذا جاء وقت العجل والخبز تبين له حقيقة طحينه إنت قلت وبعضهم من يطحن برحاه نجاسات كالزنات واللطية واللصوص وأهل الملاهي وجميع الفسقه قال ابن رضي الله عنه ارض بما قسم الله لك تكن من اغنى الناس واجتنب ما حرم الله عليك تكن من اوراع الناس وأذى ما افترض الله عليك تكن من أعبد الناس قال ابن القيم رحمه الله لله سبحانه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته سوى العبودية العامة التي سوى بين عباده فيها وعلى العالم من عبودية نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ما ليس على الجاهل وعليه عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به والصبر على ذلك والجهاد عليه ما ليس على المفتي وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير وعلى القادر على الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز عنهما وقد غر إبليس كثير من الخلق بأنزين لهم الاقتصار على القيام بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع عن الاختلاط بالناس وعطروا القيام بالعبوديات المتعد نفعها المتقدم ذكرها وإذا قلت لأحدهم كيف حالك قال بخير وسرور وأي خير وسرور في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع والمنكرات والملاهي في البيوت والأسواق فهو بارد القلب مداهن ساكت لا يشعر بهذا النقص العظيم وعند نقوص الدنيا يشتغل قلبه ولسانه وجسده ولله در القائل ما لي أرى الناس والدنيا مولية؟ وكل جمع عليها سوف ينتثر لا يشعرون اذا ما دينهم نقصوا يوما وان نقصت دنياهم شعر وقال اخر وعند مراد الله دفنى كميت وعند مراد النفس تسدي وتلحمه وقال اخر تراه يشفق من تضييع درهمه وليس يشفق من دين يضيعه وقال آخر تفكر في نقصان مالك دائما وتغفل عن نقصان دينك والعمر ويلهيك خوف الفقر عن كل طاعة وخيفة حال الفقر شرض من الفقر قال بعض العلماء إلزم الأدب وفارق الهوى والغضب وعمل في أسباب التيقظ واتخذ الرفق حزبا والتأني صاحبات والسلامة كهفها والفراغ غنيمة والدنيا مطية والآخرة منزلا وأصبحت فيما كنت أبغي من الغنى إلى الزهد في الدنيا الدنية أحوجة وحسبت نفسي بين بيتي ومسجدي وقد صرت مثل النسر أهوى قال الحسن البصري إن الله لم يجعل للمؤمن راحة دون الجنة. وقال فضيل ليس الغريب من يمشي من بلد إلى بلد. ولكن الغريب صالح بين فساق. قلت ليس الغريب غريب الشام واليمن. إن الغريب تقي بين فساق. وقال آخر احذر الغفلة ومخاطر العدو وطربات الهوى وأمانية النفس. وضراوة الشهوة قال ابن القيم واعلم أن الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة فإن الشهوة إما أن تكون توجب ألما وعقوبة وإما أن تقطع لذة أكمل منها وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامه وإما أن تثلم عرضا توفيضه أنفع للعبد من ثلمه وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير من ذهابه وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة وإما أن تشمت عدوا وتحزين وليا وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق انتهى قال المحاسبي رحمه الله وطلب آثار من زاده العلم خشية والعمل بصيرة والعقل معرفة وعلم في كل فكرة أذبها وفي كل إشارة علما وإنما يميز ذلك من فهم عن الله مراده وجنى فوائد اليقين من خطابه وعلامة ذلك في الصادق إذا نظر اعتبر وإذا صمت تفكر وإذا تكلم ذكر وإذا منع صبر وإذا اعطي شكر وإذا ابتلي استرجع وإذا جهل عليه حلم وإذا علم تواضع وإذا علم رفق وإذا سئل بذل شفاء للقاصد وعون للمسترشد حليف صدق وكهف بر قريب الرضا في حق نفسه بعيد الهمة في حق الله تعالى نيته أفضل من عمله وعمله أبلغ من قهله موطنه الحق ومعقله الحياء ومعلومه الورع وشاهده الثقة له بصائر من النور يبصر بها وحقائق من العلم ينطق بها ودلائل من اليقين يعبر عنها يحسبه الجاهل صميتا عييا وحكمته أصمتته فيحسبه الأحمق مهذارا والنصيحة لله أنطقته فيحسبه الجاهل غنيا والتعفف أغناه فيحسبه فقيرا والتواضع أدناه. لا يتعرض لما لا يعنيه ولا يتكلف فوق ما يكفيه ولا يأخذ ما ليس بمحتاج إليه، ولا يدع ما وكل بحفظه الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب قد أمات بالورع حرصه وحسم بالتقاط معه وأمات بنور العلم شهواته فهكذا فكن ولمثل هؤلاء فاصحب ولآثارهم فاتبع وبأخلاقهم فتأدب وعلى وسع الله بالفهم قلبك رب بالعلم صدرك وجمع باليقين همك أني وجدت كل بلاء داخل على القلب من نتاج الفضول وأصل ذلك الدخول في الدنيا بالجهل ونسيان المعاد بعد العلم والنجاة من ذلك ترك كل مجهول في الورع واخذ كل معلوم في اليقين انتهى وإذا اجتمع عليك أمر من الأمور او خفيت عليك قضية فارجع الى الكتاب والسنة ولا تحتكم فيها الى العقل لانه يقوى ويضعف انتهى ويتأثر بالمؤثرات قال ابن المبارك القلب مثل المرآة اذا طالت صدئت وكالدابة اذا غفل عنها عدلت عن الطريقة وقال احد الحكماء القلب مثل بيت له ستة ابواب ثم قيل احذر ان لا يدخل عليك من احد الابواب شيء فيفسد عليك البيت والابواب هي العينان واللسان والسمع والبصر اليدان والرجلان فما تنفتح باب من هذه الابواب بغير علم ضاع البيت وفرض اللسان الصدق في الرضا والغضب وكف الاذاة فرض البصر الغض عن المحارم وترك تطلع فيما عجب وستر وفرض السمع تبع للكلام والنظر فكل ما لا يحل لك الكلام فيه والنظر إليه فلا يحل لك استماعه ولا التلذذ به والبحث عما عن كتم عنك تجسس وسمع الله والغناء وادى المسلمين حرام كالميدة سيد القاسم عن سمع الغناء فقال إذا ميز الله بين الحق والباطل يوم القيامة أين يقع الغناء قيل في حوز الباطل قال فأفت نفسك أفرض اليدين والرجلين أن يكفهما ولا يبسطهما إلى محرم ولا يقبضهما عن حق وفرض وفرض الأنف أن لا يشم ما لا يجوز له شم قلت وقتر كبابا وهو أهمها وأخطرها وهو الفرج وفرضه حفظه عما على الزوجه والمملوكه قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وعلم أن أنجل الطريق العمل بالعلم والتحرز بالخوف والغنى بالله عز وجل اشتغل باصلاح حالك افتقر إلى ربك وتنزه عن الشبهات وأقل الحوائج إلى الناس فإن كثير الحاجات مملول عند القريب والبعيد لا تسألن إلى صديق حاجة فيحول عنك كما الزمان يحول، واستغن بالشيء القليل فإنه ما صان عرضك لا يقال قليل من عف خف على الصديق لقاؤه وأخ الحوائج وجهه مملول وأخوك من وفرت ما في كفه ومتى علقت به فأنت ثقيل قيل لأحد الفقراء ما أفقرك فقال لعرفت راحة الفقر لشغلك التوجع لنفسك عن التوجع لي فالفقر ملك ما عليه محاسبه وقيل له لما لا يرى أثر الحزن عليك فقال لأنني لم أتخذ شيئا يحزنني فقده وقال بعض الحكماء من أحب أن تقل همومه ومصائبه فليقلل قنيته للخارجات من يده لأن أسباب الهم فوت المطلوب أو فقد المحبوب ولا يسلو منهما إنسان قال الشاعر ومن سره أن لا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئا يخاف له فقدا وذكر أنه لما غرقت البصرة أخذ الناس يستغيثون لإخراج أموالهم فخرج الحسن رضي الله عنه ومعه قصعته وعصاه فقال نجل مخفون وقيل لأحد الزهاد أترضى من هذه الدنيا بهذه الحالة فقال ألا أدلك على من رضي بدون هذا قال نعم قال من رضي بالدنيا بدلا من الآخرة وقيل لمحمد بن واسع رحمه الله أترضى بالدون فقال إنما رضي بالدون من رضي بالدنيا بدلا من الآخرة وقال زاهد لملك انت عبد عبدي لأنك تعبد الدنيا لرغبتك فيها وأنا مولاها لرغبتي عنها وزهدي فيها أنت الأمير على الدنيا لزهدك في حطامها وطريق الحق مسلوق وأنت عبد لها ما دمت تعشقها إن المحب لمن يهواه مملوك وقال آخر أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه وقال آخر أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عورات وجوعوا اراها وإن كانت تحب كانها سحابة صيف عن قليل تقشع وقال مالك بن أنس كنا عند جعفر بن محمد فدخل سفيان الثوري فقال له حدثني رحمك الله فقال يا أبا عبد الله أكثر من الحديث أعلمك ثلاثة خير لك من مال كثير يا سفيان إذا أنعم الله عليك نعمة فأكثر من الحمد لله فإن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيد لكم وإذا قلت نفقتك فعليك بالاستغفار فإنه يزيدك من المال والولد والنعمة قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وإذا اشتد بك الكرب فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة فجعل سفيان يقولها ويعدها في يده ثلاثا قال رجل لعمر بن عبد العزيز عليك بما يبقى لك عند الله فإنه لا يبقى لك ما عند الناس فبلغ ذلك الزهرية فقال لقد وعظه بالتوراة والإنجيل والفرقان من أصعب الأشياء على الإنسان معرفته بعيوبه والإمساك عن الدخول فيما لا يعنيه قلت والغيبة والكذب والرياء مما يجب الابتعاد عنه والتحذيض منه مجالسة أهل الفساد لأنه يعلق بالإنسان من مجالستهم والاتصال بهم أضعف ما يعلق به من مجالسة العقلاء لأن الفساد أشد التحاما بالطباع والنفس والشيطان يساعدان على ذلك وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب العاقل حقيقة هو من آثر الطاعة على المعصية واثر العلم على الجهل واثر الدين على الدنيا وكفى أذاه عن الناس والعالم حقيقة هو من خشي الله تعالى وعمل بما علم قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم في لقاء آخر بمشيئة الله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 كتاب ورشاد العباد للاستعداد اليوم المعاد للشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عبر البساطي المجلس السادس فائدة إحالة الأعمال الصالحة إلى وجود الفراغ من أمور الدنيا من الحمق لوجوه منها إثار الدنيا على الآخرة والله تعالى يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أبقى والثاني أن تسويف العمل إلى أوان فراغه دليل على جار الإنسان وغباوته لأنه قد لا يجد مهله فربما اختطفه الموت قبل ذلك وربما يزداد شغله لأن أشغال الدنيا يجذب بعضها بعضا ولا تنتهي غالبا إلا بالموت قال الشاعر وما قضى أحد منها لبانته ولن انتهى أرب إلا إلى اربي فالواجب على الإنسان المبادرة إلى الأعمال الصالحة على أي حال كان وأن ينتهز فرصة الإمكان قبل مفاجأة هذه من الذات وأن يتوكل على الله ويطلب منه العون في تيسيرها إليه وصرف الموانع الحائلة بينه وبينها قال الشاعر على اغتنام الوقت وخذ من قريب واستجب واجتنب غدا وشمر عن الساق اجتهادا بنهضتي وكن صارما كالوقت فالمقت في عسى وإياك مهلا فهي أخطر علتي وسر زمنا وانهض كثيرا فحظك البطاله ما أخرت عزما لزحتي وجذ بسيف العزم سوف فإن تجد تجد نفسا فالنفس إن جد جدتي قال الفضيل بن عياض لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وشحوا على دينهم وعزوا العلم وصانوه وأنزلوه حيث أنزله الله لخضعت لهم رقاب الجبابرة وانقد لهم الناس وكانوا لهم تبع وعز الإسلام وأهله ولكنهم أذلوا أنفسهم ولم يبالوا بما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم فبذلوا علمهم لأبناء الدنيا ليصيبوا بذلك ما في أيدي الناس فذلوا وهانوا على الناس انتهى ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما فإن قلت زند العلم كاب فإنما كبه حيث لم تحمى حماه واظلمه فائدة اذا علم العبد ان الله تعالى رحيم به ورؤوف به وناظر اليه فكل ما يرد عليه من انواع البلايا ورزايا والمصائب ينبغي له ان يصبر ويحتسب ولا يكترث بذلك فانه لم يتعود من الله الا خيرا له فادع سمغنك بربه وليعتقد أن ذلك خير الله، وأن له في ذلك مصالح خافية لا يعلمها إلا الله كما قال تعالى وعسى أن تكله شيئا وهو خير لكم فقد يحب الإنسان الشورة والعافية والغناء ويكون شرا له كما في قصة قارون وثعلبة وخفف عني ما ألاقي من العنى بأنك أنت المبتلي والمقدر وما لمدئ عما قضى الله معدل وليس له منه الذي يتخير فائدة قيل من علامات التوفيق دخول أعمال البدع عليك من غير قصد لها وصرف المعاصي عنك مع السعي إليها وفتح باب اللجء والافتقار إلى الله تعالى في كل الأحوال وإتباع السيئة الحسنة وعظم الذنب في قلبك وإن كان من صغائر الذنوب والإكثار من ذكر الله وشكره وحمده والاستغفار ومن علامات الخذلان تعسر الطاعات عليك مع السعي فيها ودخول المعاصي عليك مع هربك منها وغلق باب الالتجاء الله وترك التضرع له وترك الدعاء وأتباع الحسنة بالسيئات واحتقارك لذنوبك وعدم الاهتمام بها وإهمال التوبة منها والاستغفار ونسيانك لربك ذنب الإنسان نفسه واحتقاره لها لما يتحققه من عيوبها وآفاتها مطلوب منه لأنه يؤديه إلى التفتيش عليها ومحاسبتها بدقة ويؤديه ايضا إلى الحذر من غضورها وشرورها فتصلح بسبب ذلك أعماله، وتصدق أحواله وتستقيم بإذن الله أموره، وإلا فسلت عليه واعتلت لدخول الآفات عليها، ولا يصدنه عن ذلك مده المادعين وثناء المتملقين، لأنه يعلم من عيوب نفسه ما لا يعلمه غيره. المؤمن الحقيقي هو الذي اذا مدح واثني عليه وذكر طرفا من محاسنه استحيا من الله تعالى استحياء تعظيم واجلال ان يثنى عليه بصفه ليست فيه فيزداد بذلك مقتلا لنفسه واستحقارا لها ونفورا عنها ويقوى عنده رؤيه احسان الله تعالى إليه وشهوده فضله عليه ومنته في اظهار المحاسن عليه وأشكر الله ويحمده على ما أولاه من نعمه التي لا تعد ولا تحصى قيل إن رجلا أخرج من السجن وفي رجله قيد وهو يسأل الناس فقال الإنسان عاقل أعطيني كسرة خبزه فقال لو قنعت بالكسرة لما وضع القيد في رجلك ورأى رجل رجلا من الحكماء يأكل ما تساقط من البقل على رأس الماء فقال لو خدمت السلطان لم تحتج إلى أكل هذا فقال الحكيم وأنت لو قنعت بهذا لم تحتج إلى خدمة السلطان وقال رجل لآخر كيف حالكم مع السلطان فقال كما قال الله جل وعلا سماعون للكذب أكلون للصحط فائدة الأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده المؤمن نذكر ما تيسر منها إن شاء الله واحد قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه والتفطن لمراد الله منه اثنان الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله قال الله تعالى والله يحب المحسنين ثلاثة التقوى قال الله تعالى والله يحب المتقين أربعة طهارة الباطن والظهر قال الله تعالى والله يحب المطهرين خمسة التقضب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض فإنها توصل إلى محبة الله لعبده كما في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث 6 دوام ذكر الله على كل حال في كل مكان الا في المحلات المستقدره كالخلاء ونحوه ويكون ذلك باللسان والقلب والعمل 7 اثر محابه على محابك عند غلبات الهوى 8 مطالعة القلب لأسمائه وصفاته وأفعاله ومشاهدتها وتقلبه في دياضي هذه المعرفة ومباديها فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محاله تسعة مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة عشرة انكسار القلب بين يديه والتضرع والتذلل له وإظهار الافتقار إليه وإظهار العجز والمسكنة وتلهف إلى رحمته ورأفته ولطفه الحد عشر مجالسة التالين للقرآن العاملين به والذاكرين الله كثيرا الثاني عشر القتال في سبيل الله قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الثالث عشر اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الرابع عشر الصبر قال الله تعالى والله يحب الصابرين الخامس عشر الخلوة به سبحانه وقت النزول الإلهي أي وقت التجلي الإلهي وهو في الأسحار قبل الفجر لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والقالب بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة السادس عشر بعدة العوائق والحوائل وكل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل قال رجل لطاوس أو قال أسيك أن تحب الله حبا حتى لا يكون شيء أحب إليك منه حتى لا يكون شيء أحب إليك منه وخفه خوفا حتى لا يكون شيء أخوف إليك منه وارجو الله رجاء أن يحول بينك وبين ذلك الخوف وارض للناس ماذا تغضى لنفسك المراقبة في ثلاثة أشياء مراقبة الله في طاعته بالعمل الذي يرضيه ومراقبة الله عند ورود المعصية بتركها ومراقبة الله في الهم والخواطر والسر والإعلان قال تعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قالت اسماء بنت عميس اننا لعند علي بن ابي طالب بعدما ضربه ابن مرجي من اذ شهق ثم أغمي عليه ثم افاق فقال مرحبا مرحبا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورطنا الجنة فقيل له ما ترى قال هذا رسول الله وأخي جعفر وعنبي حمزة وأواب السماء مفتحة والملائكة ينزلون يسلمون علي ويواشرون وهذه فاطمة قطف بها وصائفها من الحور وهذه منازل في الجنة لمثل هذا فليعمل العاملون عن كثير بن زيد قال كبر حكيم بن حزام حتى ذهب وصار ثم اشتكى فاشتد وجعه فقلت لا أحضرنه ولا أنظرن ما يتكلم به فاذا هو يهمهم ويقول لا إله إلا الله أحبك وأخشاك حتى مات انتهى ولما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى قالوا ما يبكيك قال بعد السفر وقلة الزاد وضعف اليقين وخوف الوقوع من الصيراط في النار ولما حضرت معاذ بن جبل الوفاة قال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار ثم قال مرحبا بالموت زائر مغيب وحبيب جاء على الفاقة اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أني لما كنت أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا غرس الأشجار ولكن لطول ضمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومكابرة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلاق الذكر ثم قبض رحمه الله ولما حضرت الدرداء الوفاة جعل يجود بنفسه ويقول ألا رجل يعمل لمثل مصري هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا ألا رجل يعمل لمثل ساعة هذه ثم قبض رحمه الله ثم علم أن الألم المصيب البدني إنما يدرك بواسطة الروح وإذا وصل الألم إلى نفس الروح فلا تسأل عن كربه وألمه حتى قالوا إنه أشد من ضرب بالسيوف ونسر بالمناشير وقرض بالمقارض والسبب في أنه لا يقدر على الصياح مع شدة الألم لزيادة الوجع والكرب حتى قهر كل قوة وضعف كل جارحة فلم يبق إلا قوة الاستغاثة والاستعانه أما العقل فقد غشيه وشوشه وأما اللسان فقد ابكمه وأما الأطراف فقد خدرها وضعفها فين بقيت فيه قوة سمعت له خوار وغرغرة من صدره وحلقه حتى يبلغ بها إلى الحلقوم فعند ذلك انخطر نظره عن الدنيا وأهلها تغلق أبواب التوبة قال صلى الله عليه وسلم إذن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث عسن فالموافق من يكون الموت نصب عينيه لا يغفل عنه ساعة فيستعد للموت ويفتش على نفسه ويتفقدها من قبل الصلوات من قبل الصلوات ومن قبل حقوق الله وحقوق خلقه هل اقام الصلاة على الوجه الاكمل هل أدى الزكاه كاملة مكمله هل أبرأ ذمته من حقوق الآدميين هل أدى الأمانات إلى أهلها هل نفذ ما عنده من وصايا وكالات هل عنده أشياء معاره كتب أو نحوها يرجعها هل عنده كتب زائده يفرقها على طلبه العلم العاملين به علمهم ويتلف إن كان عنده آلات له لا تقبض روحه وهي عنده قال بعضهم إن علامة قصر الأمل المبادرة في العمل قبل حلول الأجل ومن اتعى قصر الأمل وهو يعتني بالدنيا فهو كاذب في دعواء فالتوفيق أن يكون الموت أمامه في كل لحظة لا يغفل عنه أبدا إن أصبح أضمر أنه لا يمسي وإن أمس قدر أنه لا يصبح نديم العمل بطاعة الله شاكرا له على توفيقه لذلك ملازما لذكر الله ليلا ونهارا سرا وجهارا ولكن لا يتيسر هذا إلا لمن فرغ قلبه عن الغد وما يكون فيه مع الدنيا أشهارها وإذ وجميع متعلقاتها ما كان عونا على الآخرة وأداء لما وجب عليه من حقوق نسأل الله الإعانة والتوفيق والله علم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 يقراه عليكم عمرو البساطي المجلس السابع فصل فيا ايها الغافل المهمل المفرط وكلنا كذلك انتبه وتصور سرعه الموت لنفسك وتصور نزعه لروحك وتصور كربه وسكراته وغصصه وغمه وقلقه وتصور بدو الملك لجذب روحك من قدميك ثم الاستمرار لجذب الروح من جميع بدنك فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى اعلاك حتى إذا بلغ منك الكرب والوجع والألم منتها أعمد الآلام جميع بدنك وقلبك وجل محزون منتظر إما البشرى من الله بالرضا وإما بالغضب فبينما أنت في كربك وغمومك وشدة حزنك لارتقابك إحدى البشريين إذ سمعت صوته إما بما يسرك وإما بما يغمك حين حينئذ غاية الهم والحزن أو الفرح والأنس والسرور قلبك حين انقضت من الدنيا مدتك وانقطع منها اثرك وحملت إلى دار من سلف من الأمم قبلك وتصور نفسك حين استطار قلبك فرحا وسرورا أو ملئ رعبا وحزنا وعبرا وبزيارة القبر وهول مطلعه وروعه الملكين منكر ونكير وسؤاله ما لك في القبر عن ثلاثة أسئلة ما فيها تخير الأول من ربك والثاني ما دينك والثالث من نبيك فتصور أصواتهما عند ندائهما لك لتجلس لسؤالهما لك فيه فتصور جلستك في ضيق قبرك وقد سقط كفنك عن حقائك والقطن من عينيك ثم تصور شخوصك ببصرك إليهما وتأملك لصورتيهما فإن رأيتهما بأحسن صورة أيقن قلبك بالفوز والنجاة والسرور وإذ بأقبح صورة أيقنت بالعطب والهلاك وللمرء يوم ينقضي فيه عمره وموت وقبر ضيق فيه يولج ويلقى نكيرا في السؤال ومنكر يصومان بالتنكيل من يتلجلج وقال آخر تفكر في مشيبك والمآبئ ودفنك بعد حزك في التراب إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب فلولا القبر صار عليك سترا لانتنت تنت الأباطح والروابي خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمتاب نصحتك فاستمع قولي ونصحي فمثلك قد يدل على الصواب خلقنا للممات ولو تركنا لضاق بنا الفسيح من الرحاب ينادى في صبيحة كل يوم لدول الموت وابنول للخراب ثم تصور كيف يكون شعورك إن ثبتك الله جل وعلا ونظرت إلى ما اعد الله لك وقوله ما لك أهذا منزلك ومصيرك فتصور فرحك وسرورك بما تعينه من النعيم وبهجة الملك وإقانك بسلامة مما يسوءك وإن كانت الأخرى فتصور ضد ذلك من انتهارك ومعاينتك جهنم وقولهما لك هذا منزلك ومصيرك فيا لها من حسرة ويا لها من ندامة ويا لها من عثرة لا تقال ثم بعد ذلك الفناء والبلاء حتى تنقطع الأوصال وتتفتت العظام ويبلى جسدك ويستمر حزنك فيا حسرة روحك وغمومها وهمومها حتى إذا تكاملت عدة الأموات وقد بقي الجبار الأعلى منفردا بعظمته وجلاله وكبريائه ثم لم يفجأك إلا نداء المنادي للخلائق للعرض على الله جل وعلا قال تعالى واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يأمر الله ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس ايتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمر كنا أن تجتمعنا لفصل القضاء فتصور قوع الصوت في سمعك ودعائك إلى العرض على مالك الملك فيطير فؤادك ويشيب رأسك للنداء لأنها صيحة واحدة للعرض على الرب جل وعلا قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة فبينما أنت في فزع من الصوت إذ سمعت بانشقاق الأرض فخرجت مغبرا من غبار قبرك قائما على قدميك شاخصا ببصرك نحو النداء قال تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا وقال خش عن أبصارهم يخرجون من الاجداث فتصور تعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وهمومك وغمومك في زحمة الخلائق خاشعة أبصارهم وأصواتهم ترهقهم الذله قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا وقال تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر موضعين إلى الداع ثم تصور إقبال الوحوش من البراري منكسة رؤوزها لهول يوم القيامة فبعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذلت اليوم النشور قال تعالى وإذا الوحوش حشرت وتصور تكوير الشمس وتناثر النجوم وانشقاق السماء من فوق الخلائق مع كثافة سمكها فيا هول صوت ذلك الانشقاق والملائكة على حافات ما يتفطر من السماء قال تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها وقال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وقال تعالى إذا السماء انشقت قيل تذوب كما تذوب الفضة في السبك وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها فتارة حمراء وتارة صفراء وزرقاء وخضراء وذلك من شدة الأمر وهوليهم القيامة قال تعالى يوم تكون السماء كالمهل قيل كالفضة المذابة أو الرصاص المذاب وقال تعالى يوما يجعل الولدان شيبا فتصور وقوفك مفردا عريانا حافيا وقد ادنيت الشمس من رؤوس الخلائق ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين فبينما أنت على تلك الحال المزعجة اشتد الكرب والوهج من حر الشمس ثم ازدحمت الأمم وتدافعت وتضايقت واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من شدة العطش والخوف العظيم وانضاف إلى حر الشمس كثرة الأنفاس وازدحام الأجسام والعطش والعطش تضاعف ولا نوم ولا راحة وفاض عرقهم على الأرض حتى استنقع ثم ارتفع على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند ربهم بالسعادة والشقاوة ثم تصور ما جاء جهنم تقاد ولها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها قال تعالى وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثا لركبته يقول يا رب نفسي نفسي يقول يا رب نفسي نفسي فتصور ذلك الموقف المهيب المفزع الذي قد ملأ القلوب رعبا وخوفا وقلقا وذعرا يا له من موقف ومنظر مزعج وانتهى محاله احدهم فتوهب نفسك لكربك وقد لك العرق والفزع والرعب الشديد والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاء قال تعالى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير فتصور اصوات الخلائق وهم ينادون باجمعهم منفرد كل واحد بنفسه ينادي نفسي نفسي قال تعالى يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وقال يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه فاتصور نفسك وحالتك عندما يتبرأ منك الولد والوالد والأخ والصاحب لما في ذلك اليوم من المزعجات والقلاقل والاهوال التي ملأت القلوب من الخوف والفزع والرعب والذعر ولو العظم هول ذلك اليوم ما كان من الكرم والمروءة والحفاظ أن تفر من أمك وأبيك وأخيك وبنيك ولكن عظم الخطر وشدة الكرب والهول الضرك إلى ذلك فلا تلام على فرارك منهم ولا لوم عليهم اذا فرضوا منك قال الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وقال ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فبينما أنت في تلك الحالة مملوء رعبا قد بلغت القلوب الحناجض من شدة الأهوال والمزعجات والخوف العظيم إذا ارتفع عنق من النار يلتقط من أمر بأخذه فينطوي عليهم ويلقيهم في النار فتبتلعهم ثم تصور الميزان وعظمته وقد نصيب لوزن الأعمال وتصور الكتب المتطايرة في الأيمان والشمائل وقلبك واجف مملوء خوفا متوقع اين يقع كتابك في يمينك او في شمالك او من وراء ظهرك فالاتقياء يعطون كتابهم بايمانهم والاشقياء بالشمال او من وراء الظهر قال تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وقال وأما من أُوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وقال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها آه أمقرأوا كتابيها الآيات وقال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيها الآيات فيالها من مواقف ويا لها من اهوال ويا لها من خطوب مجرد تصورها يبكي المؤمن بها حقا عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان راسه في حجر عائشه فنعس، فتذكرت الاخره فبكت فسالت دموعها على خد النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ بدموعها فرفع رأسه فقال ما يبكيك فقالت يا رسول الله ذكرت الآخرة هل تذكرون أهلكم يوم القيامة قال والذي نفسي بيده في ثلاثة مواطن فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم يخف ميزانه أم يثقل وعند الصحف حتى ينظر أبي يمينه يأخذ أم بشماله وعند الصراط وعن أنس بن مالك قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزانه نادى بصوت يسمع الخلائق شغي فلان بن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا وتصور بينما أن واقف مع الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا وتقدس يذنودي باسمك على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين أين فلان ابن فلان هلم إلى العرض على الله عز وجل فقمت أنت لا يقوم غيرك لما لازم قلبك من العلم من أنك المطلوب فقمت ترتعد فرائصك وتضطرب رجلاك وجميع جوارحك وقلبك من شدة الخوف والذهول في أشد الخفقان مرتفعا إلى الحنجرة قال الله جل وعلا وتقدس وأنذرهم يوم الازفه إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين فتصور خوفك وذلك وضعفك وانهيار اعصابك وقواك متغيرا لونك مرعوبا مذعورا مرتكضا مزعجا قد حل بك الغم والهم والاضطراب والقلق والذهول لما أصابك ورأيت من الشدائد والكروب والمحزنات ما الله به عليم قال الله جل وعلا وتقدس وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد فيا له من يوم قال الله جل وعلا وتقدس فيه فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا وتصور وقوفك بين يدي بديع السماوات والأرض الذي الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه القوي العزيز وقلبك خائف مملوء من الرعب محزون وجل وطرفك خائف خفي خاشع ذليل وجوارحك مرتعدة بيدك صحيفة محصن فيها الدقيق والجليل لا تغادر صغيرة ولا كبيرة فقرأتها بلسان كليل وقلب منكسر ودخلك من الخجل والجبن والحياء من الله الذي لم يزل إليك محسنا وعليك ساترا فبأي لسان تجيبه حين يسالك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك وبأي قدم تقف غدا بين يديه وبأي طرف تنظر إليه وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم الجليل ومساءلته وتوبيخه وتصور نفسك بصغر جسمك بين يدي من السماوات السبع والأرض كخردلة في كفه الكبير المتعالي شديد المحال الذي ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها وقلوب العباد بين اصبعين من اصابعه لا اله الا هو القوي العزيز وتصور نفسك بهذه الايات والاهوال محدقه بك من جوانبك ومن خلفك فكم من كبيره قد نسيتها اثبتها عليك الملك وكم من بليه احدثتها فذكرتها وكم من سريره قد كنت كتمتها قد ظهرت وبدت وكم من عمل قد كنت تظن انه قد خلص لك وسلم فاذا هو بالرياء قد حبط بعدما كان املك فيه عظيما فيا حسره قلبك وتاسفك على ما فرطت في طاعه ربك قال تعالى ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين وقال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون حتى إذا كرر عليك السؤال بذكر البلايا ونشرت مخبآتك التي طالما أخفيتها وسترتها عن مخلوق مثلك لا يملك لنفسه ولا لغيره ضر ولا نفع وقد ظهرت قلة هيبتك لله وقلة حيائك منه وظهرت مبارزتك له بفعل ما نهاك عنه فما ظنك بسؤال من قد امتلأ سمعك من عظمته وجلاله وكبريائه وسائر صفاتك ماله وكيف بك إن ذكرك مخالفتك له وركوبك معاصيه وقلة اهتمامك بنهيه ونظره إليك وقلة اكتراثك في الدنيا بطاعته وما تقول؟ وماذا تقول إن قال لك يا عبدي ما أجللتني أم استحييت مني أما راقبتني استخففت بنظري إليك ألم أحسن إليك ألم أنعم عليك ما غرك مني شبابك فيما أبليته وعمرك فيما أفنيته ومالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته وعلمك ماذا عملت فيه جعل النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليقفن احدكم بين يدي الله تبارك وتعالى ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا بينه وبينه ترجمان يترجم عنه فيقول الم أنعم الم اتك مالا فيقول بلى فيقول ألم أرسل إليك رسولا فيقول بلى ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقي أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة رواه البخاري فعظم به موقفا وعظم به من سائل لا تخفى عليه خافية وأعظم بما يداخلك من الخجل والغم والحزن والأسف الشديد على ما فردت في طاعته وعلى ركوبك معصيته وعلى أوقات ضاعت عند الملاهي والمنكرات قال الله تعالى عن حال المجرمين المفرطين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون وقال تعالى ولو ترى إذ فزعوا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد هالآية وكيف تثبت رجلاك عند الوقوف بين يديه وكيف يقدر على الكلام لسانك عندما يسألك الحي القيوم إلا أن يثبتك جل وعلا ويقدرك على ذلك فإذا تبالغ فيك الجهد من الغم والحزن والحياء والخجل بدا لك منه أحد أمرين إما الغضب أو الرضا عنك فإما أن يقول يا عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فقد غفرت لك كبير جرمك وكثير سيئاتك وتقبلت من كثير إحسانك فيستطير قلبك بالبهجة والفرح والسرور فيشرق ويستنير لذلك وجهك فتصور نفسك حينما يقال لك وتهدأ نفسك ويطمئن قلبك وينور وجهك بعد كآبته وتكسفه من الحياء من السؤال وتصور رضاه عنك حينما تسمعه منه فثار في قلبك فامتلأ سرورا وكدت أن تموت من الفرح فأي سرور أعظم من السرور والفرح برضا الله عز وجل وتصور نفسك وقد بدا لك منه الرضا والرحمة والمغفرة، فتكاد روحك أن تطير من بدنك فرحا، فكيف لو سمعت من الله عز وجل الرضا عنك والمغفرة لك، فأمن خوفك وسكن حذرك وتحقق أمرك ورجاؤك بخلود الأبد، ويقنت بفوزك ونعيمك أبدا لا يفلح. ولا يبيد وطار قلبك فرحا وبيض وجهك واشرق وانار ثم خرجت إلى الخلائق مستنير الوجه قد حل بك أكمل الجمال والحسن كتابك بيمينك وقد شخصت أبصار الخلائق إليك غبطة لك وتاسفا على أن ينال من الله عز وجل مثل ما نلت وتصور نفسك إن لم يعف عنك ربك وإقنت بالهلاك وذهب بك إلى جهنم مسود الوجه تتخطى الخلائق بسواد وجهك وكتابك في شمالك أو من وراء ظهرك تنادي بالويل والثبور الملك آخذ بعضدك يناديه هذا فلان ابن فلان قد شقي شقاء لا يسعد بعده أبدا والتصور الصراط وهو الجسر المنصوب علامات متل جهنم قدامك وتصور ما يحل بك من الوجل والخوف الشديد حين رفعت طرفك فنظرت إليه بدقته وحوضه وجهنم تضطرب وتتغيض وتخفق بأمواجها من تحته فياله من منظر ما أفضعه وأهوله وسماعك شهيقها وتغيضها وقص أمواجها وجلم ثورانها من أسفلها وقد انطرجت على المشي عليه وقد مرت عليك صفته ثم قيل لك وأنت تنظر إلى الجسر بفظاظته وفضاعته وقيل للخلق معك اركب الجسر الذي هو الصراط فتصور حالتك وخفقان قلبك ورجفان جسمك مما عينت من المزعجات والكروب والشدائد والأهوال وعظائم الأمور وقلة المأكل والمشرب والراحة ولما قيل اركب صار عقلك رعبا وخوفا ثم إذا رفعت رجلك وأنت تنتفض لتركب الجسر فوقع قدمك على حدته ودقته فازداد فزعك وازداد رجفان قلبك ورفعت رجلك الأخرى وأنت مضطرب تتمرج من شدة الخوف العظيم وقد أثقلتك الأوزار وأنت حاملها على ظهرك وأنت تنظر إلى الناس يتهافتون من بين يديك ومن ورائك فتصور مرورك عليه بضعفك وثقلك وأوزارك وقلة حيلتك وأنت مندهش مما تحتك وأمامك ممن يئنون ويزلون وقد تنكست هاماتهم وارتفعت أرجلهم وآخرون يختطفون بالكلاليب وتسمع العويل والبكاء والأصوات المزعجات المناديات بالويل والثبور فيا له من منظر فظيع ومرتقا ما اصعبه ومجاز ما اضيقه ومكار ما اهوله وموقف ما اشقه وكاني بك مملوء من الذعر والذعب والقلق ملتفتا يمينا وشمالا الى من حولك من الخلق وهم يتهافتون قدامك في جهنم وأنت تخشى أن تتبعهم إلى قعر جهنم فتصور هذا بعقلك ما دمت في قيد الحياة قبل أن يحال بينك وبينه فلا يفيدك التفكير لعلك ان تتلافى تفريطك وتحاسب نفسك قبل أن يفوت الأوان فتبوء بالفشل والخيبة والحرمان أتصور حالتك إن بؤت بالخسران وزلت رجلك على الصراط؟ ووقعت فيما كنت تحذر وتخاف وطار عقلك ثم زلت رجلك الأخرى فنكست على هامتك وعلت رجلاك فلم تشعر إلا والكلوب قد دخل في جلدك ولحمك فجذبت به وبادرت إليك النار ثائرة غضبانة لغضب مولاها وقد غلب على قلبك الندم والتأسف على أوقات ضيعتها فيما يسخط الله وتصور سماعك للنداء النار بقوله عز وجل هل وسمعت إجابتها له هل من مزيد وهي تلتهب في بدنك وهي تلتهب في بدنك لها قصيف في جسدك ثم لم تلبث أن تفطر جسمك وتساقط لحمك وبقيت عظامك ثم طلعت النار على ما في جوفك فأكلت ما فيه وانت تنادي وتستغيث فلا ترحم فلا ترحم حتى إذا طال فيها مكثك واشتد بك العطش فذكرت الشراب في الدنيا فزعت إلى الجحيم فتناولت الإناء من يد الخازن الموكل بعذابك فلما تناولته تمزعت كفك من تحته واحترقت من حرارته ثم قربته إلى فمك الالم ألم بالغ منك كل مبلغ فشوى وجهك وتساقط لحمه ثم تجزعته فسلخ حلقك ثم وصل إلى جوفك فقطع أمعائك قال جل وعلا وسقوا ماء حميما فقطع أمعائهم وقال جل وعلا وتقدس ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسير ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل ثم ذكرت شراب الدنيا وبرده ولذته فبادرت إلى الحميم لتبرد به كبيدك كما تعودت في الدنيا فسقيت فقطع أمعائك والحميم شراب كالنحاس المذاب يقطع الأحشاء والأمعاء ثم بادرت إلى النار رجاء أن تكون أهود منه ثم اشتد عليك حريق النار فرجعت إلى الحميم قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آل وقال في الآية الأخرى إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون فقدر نفسك مع الطائعين والخاسرين لعلك أن تلحق بالأبرار والمقربين وتصور حالتك لما اشتد بك الكرب والعطش وبلغ منك كل مبلغ وذكرت الجنان وما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم وهاجة الأحزان وهاجت غصه في فؤادك الى حلقك اسفا على ما فات من رضا الله عز وجل وحزنا على نعيم الجنه ثم ذكرت شرابها وبرد مائها وذكرت ان فيها بعض القرابه من اب او ام او ابن او اخ او غيره من القرابه او الاصدقاء في الدنيا فناديتهم بقلب محزون محترق تطلب منهم ماء او نحوه فأجابك بالرد والخيبة فتقطع قلبك حسرة وأسفا قال الله جل وعلا وتقدس ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين فيا خيبة من هذا حاله وهذا مآله ما لقد تقطع قلبك حزنا إذ خيبوا أملك فيهم وبما رأيت من غضبهم عليك لغضب ربك عز وجل ففزعت إلى الله بالنداء بطلب الخروج منها فبعد مدة الله أعلم بها يجيء الجواب اخسأوا فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون فلما سمعت النداء بالتخسئة لك ولأمثالك بقي نفسك من شدة الضيق والألم والحسرة مترددا في جوفك لا مخرج له فضاقت نفسك ضيقا شديدا لا يعلم مداه إلا الله وبقيت قلقا تزفر ولا تطيق الكلام ثم أتاك زيادة حسرة ولدامة حيث أطبق أبواب النار عليك وعلى أعدائه فيها فانقطع الأمل كليا فيا إياسك ويا إياس سكان جهنم حين سمعوا وقع أبوابها تطبق عليهم قال الله جل وعلا وتقدس إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة فعلموا عند ذلك أن لا فرج ابدا ولا مخرج ولا محيص لهم من عذاب الله خلود فلا موت وعذاب لا زوال له عن أبدانهم ودوام حرق قلوبهم أحزال لا تنقض وهموم وغموم لا تنفد وسقم لا يبرأ وقيود لا تحل وأغلال لا تفك قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وقال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم تصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق لا يرحم بكاؤهم ولا يجاب دعاؤهم ولا يغاثون عند تضرعهم ولا تقبل توبتهم ولا تقال عثرتهم أضب الله عز وجل عليهم فلا يرضى عنهم أبدا فمثل نفسك بهذا الوصف إن لم يعف عنك ربك لعلك أن تستيقظ فتستدرك فلو رأيت المعذبين وقد أكلت النار لحومهم ومحت محاسن وجوههم واندرس تخطيطهم فبقيت العظام محتوى طرقة مسوده وقد قالقوا من شده تكرر العذاب الأليم قال تعالى وأن عذابي هو العذاب الأليم وهم ينادون بالويل والثبور ويصرخون بالبكاء والعويل قال تعالى وتقدس وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وقال وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا فلو رأيتهم لذاب قلبك فزعا ورعبا من سوء خلقهم ولخرجت روحك من نتن رائحتهم فكيف لو نظرت نفسك وأنت فيهم وقد زال من قلبك الأمل والرجاء ولزمك القنوط والياس فمثل نفسك لعلك أن تتاثر فتستعد للقاء الله ونظرت إلى النار وهي تشتعل في أجزاء بدنك فتدخل أذنيك وعينيك ولا تقدر على إبعادها عنك لملازمتها لك قال تعالى إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما فهناك يغلب على قلبك التأسف والحسرات والندامه قال جل وعلا وتقدس وأنذرهم يوم الحسرة الآية فتصور تلك الأهوال والعظائم بعقل فارغ وعزيمة صادقه وراجع نفسك ما دمت في قيد الحياة وتب الى الله توبة نصوحا عن ما يكرهه مولاك وتضرع إليه وابك من خشيته لعله يرحمك ويقيل عثرتك فإن الخطر عظيم والبدن ضعيف والموت منك قريب انتهى بتصرف من كلام المحاسبي رحمه الله مثل وقوفك يوم الحسر عريانا مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا النار تزفر من غير ومن حنق ومن حنق على العصاة وتلقى الرب غضبان اقرأ كتابك يا عبدي على مهر وانظر إليه ترى هل كان ما كان لما قرأت كتابا لا يغادر لي حرفا وما كان في سر وإعلان قال الجليل خذوه يا ملائكتي مروا بعبدي إلى النيران عطشانا يا رب لا تخزينا يوم الحساب ولا تجعل لنارك فينا اليوم سلطانا اللهم ارزقنا أنفسا تقنع بعطائك وترضى بقضائك وتصبر على بلائك وتوقن بلقائك وتشكر لنعمائك وتحب أوليائك وتبغض أعدائك واغفر لنا ولوالدين وجميع المسلمين برحمتك يا رحم الراحمين صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعد للشيخ عبدالعزيز السلمان رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطين المجلس الثامن فصل في ذكر بعض الفوائد والمواعظ. ستة خصال يرفع الله بها العبد العلم النافع والأدب المستفاد من الكتاب والسنة والأمانة والعفة والصدق والوفاء من علامات المعرفة بالله القيام بحقوق الله والتخلص من حقوق العباد ومن علامات محبة العبد لله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم سئل أحد العلماء ما بال الإنسان يحتمل من معلمه ما لا يحتمل من أبويه فقال لأن أبويه سبب حياته الفانية ومعلمه سبب حياته الباقيه. احتياج الأخيار للأشرار فتنة للطائفتين واحتياج الأشرار للأخيار صلاح للطائفتين بصحه الإيمان وكمال التقوى يفتح الله تعالى على العبد خير الدنيا والآخرة قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى أهمن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض عمارة القلب في أربعة أشياء في العلم والتقوى وطاعة الله وذكر الله وخراب القلب من أربعة أشياء من الجهل والمعصية والاغترار والغفلة الخشوع في الصلاة علامة فلاح المصلي قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الطاعات وترك الندم على ما فرط منك من الزلات قال عليه الصلاة والسلام من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن من نتائج المعصية قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة مع الرب ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق بركة العمر ولباس الذل وضيق الصدر سوئل الحسن البصري عن مسألة فأجاب عنها فقال السائل إن الفقهاء يخالفونك فقال للسائل ثاكلتك أمك وان رأيت فقيها بعينك إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف نفسه عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم المجتهد في العبادة المقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينبذ من فوقه ولا يسخر من من دونه ولا يأخذ على علم علمه الله له حطاما من الدنيا قلت هذا يعز وجوده في زمننا وقلت هذا في زمنه رحمه الله فكيف لو رأى أهل زماننا وما دهاهم من أنواع المعاصي والشروض والتكالب على الدنيا والزهادة في الآخرة وعن سفيان بن عيينة قال جاء ابن لسليمان بن عبد الملك فجلس إلى جنب طاووس فلم يلتفت إليه فلم يلتفت إليه فقيل له جلس إليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت إليه قال أردت أن يعلم أن لله عبادا يزهدون فيما في يديه وعن ميمون بن مهران قال بعث الحجاج بن يوسف إلى الحسن وقد هم به فلما دخل عليه وقام بين يديه قال يا حجاج كم بينك وبين آدم من أب قال كثير قال فاين هم؟ قال ماتوا قال فنكس الحجاج رأسه وخرج الحسن وعن جعفر بن سليمان قال سمعت مالك ابن دينار يقول إن العالم إذ لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا ووأسفاه على وقت كان فيه العلماء العاملون بعلمهم أعز من الملوك نفوسا وأوطأ جانبا من الفقراء وأغير الناس على الدين وأزهدهم في حطام الدنيا وأشد أخذا لأحكام الله ورغبة فيما أعده لأوليائه فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حكي عن بعض المتقدمين أنهم كانوا يختبرون المتعلم مدة في أخلاقه فإن وجدوا فيه خلقا رديئا منعوه من العلم وقالوا إنه يستعين بالعلم على مقتضى الخلق الردي فيصير العلم آلة شج في حقه وقد قالت الحكماء زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في أصول الحنظر المر كلما زاد ريا ازداد مرارة وفي قول الله تعالى ولا تؤتس فهاء أموالكم تنبيه على أن حفظ العلم عن من يفسده ويستضر به أولى. وقال بعض العلماء وهذا كله صحيح مجرب فإن بغي للعالم أن يتنبه لهذا ولا يهمله بل يراعيه ويمتثله ولا عبرة بما يتوهمه في تعليمهم من وجود مصالح على تقدير حصول توفيق الله تعالى لهم لأن يعملوا ببعض ما يتعلمونه من العلم الصحيح إن كانت لهم ولاية حكم أو غير ذلك فإن المفاسد التي تقع بسبب ذلك لهم في خاصة أنفسهم والمفاسد التي تتعدى إلى غيرهم أكثر ومن القواعد المقرره أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح أما المفاسد التي تختص بهم فهي تقويه صفاتهم الذميمة وأخلاقهم الفاسدة اللئيمة بما يطلبون من العلم لأنهم يتوسلون به إلى مطالبهم الدنيوية على غاية الكمال والتمام فهم بالحقيقة يجعلونه كالشبكه والفخ يصطادون به حضام الدنيا فإذا استشعروا بذلك توجهوا بهممهم إليه وعكفوا بالجد والاجتهاد عليه ولولا هذا الاستشعار لم يتصور منهم ذلك فإذا حصلوا على شيء من ذلك وظهر مخايل وصولهم إلى أغراضهم الدنيوية فرحوا بذلك وهذا الفرح والاغتباط في غاية الذم منهم لأن ذلك متعلق بأسباب الدنيا وهي بمنزلة السم القاتل الذي يوجب موت قلوبهم وبعدها عن التأثر بالمواعظ والحكم كما قيل إذا قس القلب لم تنفعه موعظة كالأرض إن أسبخت لم ينفع المطر وعند ذلك تنتعش نفوسهم وتتقوى صفاتها الذميمة وتظهر آثار ذلك على ظواهرهم من التكالب على الدنيا والركون إليها وإلى من هي عنده من المترفين وليس لهم ما يتوسلون به إليهم سوى علمهم فيحتالون على تحصيل إقبالهم عليهم وصرف وجوههم إليهم بالتفنن عندهم بأنواع الحيل، ولا يسلمون في ذلك من الرياء والنفاق والتصنع والدهان والكذب والغيبة وأدضهم ذلك إلى أنواع من المحرمات وصنوف من العصيان مع ما يحل بهم من الذل والإهانة ونحو ذلك وأما الفساد الذي يتعدى منهم إلى غيرهم فهو وقوع الاغترار للجهلة والأغمار والمغفلين بمشاهدة حالهم فإنهم يشاهدونهم قد حازوا من رتب الدنيا ما أرادوه وأتوهمون أنهم نالوا شرف الآخرة بما أفادوه واستفادوه فيقتدي بهم الجهلة والأغمار والمغفلون فيقعوا فيما وقعوا فيه من المهالك أو يؤديهم ذلك إلى تعظيمهم ومحبتهم وموالاتهم واتخاذهم اربابا يسمعون منهم ويطيعونهم في أوامرهم ونواهيهم ثم يخرج به مستحسان حالهم إلى الداء الدفين وهو مسارقه طباعهم الدنيئه وأخلاقهم الرديئة فإن نفوس العامه قابلة لذلك ومهيئة له بمنزلة الصبي الذي ترسخ فيه الأخلاق عن قصد وعن غير قصد قال عبد الله بن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها فبعوا النفوس ولم يربحوا ولم تغنوا في البيع أثمالها لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل انتانها فصل مجمع الهوى خمس وهي في قول الله جل وعلا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بهنكم وتكاثر في الاموال والأولاد والأعيان التي تحصل منها هذه الخمسة ستة يجمعها قول الله جل وعلا وتقدس زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرق ذلك متاع الحياة الدنيا فائدة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من هوان الدنيا وحقارتها أن الله أخرج أطايبها من خسائسها فالدنيا سبعة أشياء مأكول ومشروب وملبوس ومشموم ومنكوح ومسموع ومبصر أما المأكولات فأشرفها العسل وهو لعاب ذباب وأطيب المشروبات الماء ويستوي في شربه الآدمي والكلب والخنزير والحمار وأفضل الملبوسات الحرير والإبريس، وهو لعاب دودة واشرف المناكح النساء وحقيقتها مبال في مبال واشرف المسمومات المسك وهو دم غزال والمسموع والمبصر مشترك بين ذلك وبين البهائم قد أولع الناس في الدنيا بأربعة أكل وشرب وملبوس ومنكوح وغاية كل إن فكرت فيه إلى روث وبول ومطروح ومفضوح فإن قيل ما سابه في حب الدنيا والتعلق بها والتكالب عليها مع كثرة همومها وغمومها وأنكادها فالجواب قلة المعرفة بعيوبها فلو كوشف الغطاء لا منها فإن قيل ما سبب زهد الأمراء في أبواب العلماء ورغبة العلماء فيما عند الأمراء قيل سابه زهدهم لقلة رغبتهم ومعرفتهم بالعلم وأما رغبة العلماء فلمعرفتهم بفضيلة المال عند الحاجة إليه عمر الإنسان ميدان لاعماله الصالحة المقربة له إلى الله تعالى والموجبة له الثواب في الدار الآخرة وهذه هي السعادة التي يكدح العبد ويسعى من أجلها وليس له منها إلا ما سعى كما قال تعالى وان ليس للإنسان إلا ما سعى فكل جزء يفوت من العمر خاليا من العمل الصالح يفوته من السعادة بقدره ولا عوض له منه ولهذا عظمت مراعاة السلف الصالح لانفاسهم ولحظاتهم وبادروا إلى اغتنام أوقاتهم وساعاتهم ولم يضيعوا اعمارهم في البطالة والتقصير ولم يقنعوا من أنفسهم لمولاهم إلا بالجد والاجتهاد والتشمير ولا يذهبن العمر منك سبهللا ولا تغبنا بالنعمتين بل اجهدي فمن هجر اللذات نال المنى ومن أكب على اللذات أعاض عن اليد قال رجل لعمر بن قيس وهو يريد الجمعة قف حتى أكلمك فقال لولا أني أبادر لوقفت لك قال وما تبادر قال أبادر خروج روحي وجلس آخر إلى رجل ممن عرف قيمة الوقت يريد أن يتحدث معه فقال أنا في شغل اذهب إلى أمثالك من من لا يعرفون قيمه الوقت فانصرف إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الانفاق في غير واجب قال عمي بن أبي طالب رضي الله عنه بقيه عمر المرء ما لها ثمن يدرك فيها ما فات ويحيي ما امات وفي هذا المعنى قال النظم بقية العمر عندي ما لغا فمن وإن غدا ليس محسوبا من الزمن يستدرك المرء فيها كل فائتة من الزمان ويبحث بالحزني. بالحزن سب رجل الشعبي بقبائح نسبها إليه فقال الشعبي إن كنت كاذبا فغفر الله لك وإن كنت صادقا فغفر الله لي وقال الرجل للأحنف ابن قيس إن قلت لي كلمة أسمعتك عشر فقال الأحنف لكنك لو قلت لي عشر لم تسمع مني واحدة وقال الرجل لأبي بكر لا أسبنك سبا يدخل معك في قبرك فقال أبو بكر يدخل معك ولا يدخل معي وقال الرجل لبعض الصالحين إن فلان يقع فيك ويذكر فيك أشياء حتى رحمتك منها فقال هل سمعتني أذكره بشيء قال لا قال فإياه فارحم ووقع فخر الملك في قصة رجل سعى برجل السعايه قبيحة ولو كانت صحيحة فلئن كنت أخرجتها بالنصح فخسرانك فيها أكثر من الربح وإنا لا ندخل في محظور ولا نسمع قول مهتوك في مستور ولولا أنك في خفارة شيبك لقابلناك على جريرتك مقابلة تشبه أفعالك وتروع أمثالك فاستر على نفسك هذا العيب واتق من يعلم الغيب فإن الله تعالى للصالح والطالح بالمرصاد وكتب بعض الناس إلى محمد بن جعفر إن فلانا قد توفي وخلف خمسين ألف دينار وعقارا بخمسين ألف دينار وخلف طفلا فإن رأى الوزير أن يستقرض هذا المال إلى وقت بلوغ الصبي ويحفظ عليه ضياعه فعل فكتب على ظهر السعايه اما المتوفي رحمه الله والطفل جبره الله والمال ثمرة الله والساعي لعنه الله ولا حاجة لنا إلى مال الأيتام وسب رجل بعض العلماء فقال إياك اعني فقال وعنك أغضي وقال الفضيل الرجل يقول سبحان الله وأخشى عليك بذلك وهو الذي يستمد الغيبة إذا سمعها قلت ولانه جعل اسم الله وتنزيهه آلة في تحقيق خبثه ولأن في ذلك تنبيه للغافل عن الغيبة وزيادة نشاط للمتاب وقيل إذا رأيت الذي يغتاب الناس ويقع في أعراضهم فاحرص على أنه لا يعرفك فاشقى الناس به من عرفه والسالم من لا يعرفه الغياب جزى الله عنا الخير من ليس بيننا ولا بينه ود به نتعرف فما سامنا ضيما ولا شفنا اذى من الناس إلا من نود ونعرف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 للشيخ عبدالعزيز السلمان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البسطي المجلس التاسع فائدة في معالجة حب الدنيا المستغرق للوقت أعلم أن حب الدنيا يندر من يسله منه وهو ينبعث من طول الأمل لأن الإنسان يقول الأيام بين يدي وأفعل غدا كذا وبعد غد سأفعل وأتمتع بالدنيا والتوبة مفتوح بابها وتتمادى به الأيام في جمع الأموال وبناء القصور ونحو ذلك وتتشعب به آماله إلى أن ينسى أن النفس الواحد يبعده من الدنيا ويدنيه من الآخرة وما نفس إلا يباعد مولدا ويدني المنايا للنفوس فتقرب ولكن من العلاج النافع أن يقول الموت ليس بيدي فكيف أعتمد على الحياة فربنا قضى والموت لا يتأخر بكراهتي قال الله جل وعلا فإذا جاء جلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال عز من قائل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ومن ذلك أن يقول هبني جمعت الدنيا أليس عند الموت أترك ذلك وأسأل عنه ويتمتع فيه غيري فلم لا أفكر في ذلك أجمع الدنيا لغيري وابوء بحسابها وأظهرها وأكون كما قال الشاعر كدود كدود القز ينسج دائما ويهلك غما واستماه وناسج وقال آخر وذي حرص تراه يلم وثرا لوارثه ويدفع عن حماه ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه ومن العلاج أن يعلم أن من كانت دنياه أكثر حسرته أشد وخوفه أعظم بخلاف من كان أخف منه دنيا فأمره أسهل فصاحب الألفين أشد حسابا من صاحب الألف وهلم جرا ومن العلاج زيارة المقابر والنظر في مصارع الآباء والأمهات والإخوة والأخوات وسائر القرابات والأقرار والزملاء والأصدقاء وعزور المستشفيات والمرضى والسجون والمستوصفات لأشكر الله على نعمه العظيمة تزود من الدنيا فإنك راحل وبادر فإن الموت لا شك نازل وقال آخر خلت دورهم منهم واقوت عراسهم وساقهم نحو المنايا المقادر وخلوا عن الدنيا وما جمعوا لها وضبهم تحت التراب الحفائر وقال آخر وعظتك أجداث وهن صموت وأصحابها تحت التراب خفوت أي تجمع الدنيا ومهمل نفسه لمن تجمع الدنيا وأنت تموت ومن العلاج أن ينظر الإنسان إلى جسمه وانحلال قواه واشتعال الشيء الذي هو بريد الموت وضع في نظره وسمعه وتقارب خطاه وسقوط أسنانه تساقط أسنان ويضعف ناظر وتغسل خطوات ويثقل مسمعه ومن العلاج أن تقول الرسل أعلم مني قنعوا بالقوت ورضوا بالكفاف وما طلبوا الدنيا فلماذا أنهمك فيها وأحرق نفسي واغفل عن ما قدامي من الأهوال والعظائم التي أنا مقبل عليها في الآخرة اين الملوك اين الجبابره اين الطغاة واعوانهم انظري يا نفس هل بقي منهم احد قال تعالى هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة ومن العلاج ان تقول نفرض انك ملكت الدنيا باسرها وصفى لك عذبها وادركت الاماني ليس اخر ذلك الموت وعاقبته الفوت فلماذا تحرق نفسك في طلب ما هو عارية ووديعة ولا تذهب إلا بالكفن فقط فقل للذي قد غره طول عمره وما قد حواه من زخارف فتخدع أفق وانظر الدنيا بعين بصيرة تجد كل ما فيها وداع ترجع قال آخر وما المال والأهل إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع فقال آخر هون عليك فما الدنيا بدائمة وإنما أنت مثل الناس مغرور ولتصور أهل الدهر صورته لم يمس منهم لبيب وهو مسرور وقال آخر لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد وقال آخر نصيبك مما تجمع الدهر كله لذا رداءان تطوى فيهما وحنوطوا فصل عن إبراهيم التيمي قال ينبغي لمن لا يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار لأن أهل الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لأنهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين عن الفضيل بن عياض قال قيل لسليمان التيمي أنت وأنت أي يثنون عليه قال لا تقول هكذا فإني لا أدري ما يبدو لي من ربي عز وجل سمعت الله عز وجل يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وإني أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب وعن أكلمة عن محمد بن المنكدر أنه جزع عند الموت فقيل له لم تجزع فقال اخشى آية من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وإني أخشى أن يبدو لي من الله ما لم اكن احتسب قلت وفيه آيات أخرى ينبغي أن تكون نصب عيني العاقل اللبيب وذلك قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وقوله تعالى يوم تبلو كل نفس ما أسلفت وقوله أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وقوله جل وعلا وتقدس لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق واكن من الصالحين وقال عبد الأعلى التيمي شيئان قطعا عني لذة الدنيا ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل وعن أبي إسحاق قال اوى أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل إلى فراشه فقال يا ليت أمي لم تلدني فقالت له امراته أبا ميسرة أليس الله قد أحسن إليك هداك للإسلام وفعل بك كذا قال بلى ولكن الله أخبرنا أن واردون على النار ولم يبين لنا أننا صادرون عنها وقال الحسن إن المؤمن يصبح حزينا ويمسي حزينا وينقلب باليقين في الحزن ويكفيه ما يكفي العنيزة الكف من التمر والشربة من الماء وقال حبيب بن أبي ثابت ما استقرضت من أحد شيئا أحب إلي من نفسي أقول لها امهلي حتى يجيء من حيث أحب إذا رمت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإنضارا إلى زمن اليسر فإن فعلت كنت الغني وإن أبد فكل منوع بعدها واسع العذر وقال الثوري ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا جبر الله لهم كل مصيبة بالجنة وسأل رجل سفيان الثوري فلم يكن معه ما يعطيه فبكى سفيان فقال له مسعر بن قدام ما يبكيك قال وأي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيرا فلا يصيبه عندك وبكى ثابت حتى كانت عينه تذهب فجاءوا برجل يعالجها فقال الرجل أعالجها على أن تطيعني قال وأي شيء قال على أن لا تبكي قال فما خيرهما إن لم تبكي وأبى ان يعالجها وكان شقيق بن سلمة إذا صلى في بيته ينشج أي يخشى ويبكي ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يسمعه أو يراه ما فعله أي يخشى من الرياء روى شداد بن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمة الرياء وكان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج على فرسه ليلا إلى المقبرة فيقف على القبور فيقول يا أهل القبور قد طويت الصحف وقد رفعت الأعمال ثم يبكي ويصف قدميه حتى يصبح فيرجع فيشهد صلاة الصبح وقالت امرأة حسان بن سنان كان يجيء فيدخل معي في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي قالت فقلت له يا أبا عبد الله كم تعذب نفسك ارفق بنفسك فقال سكتي حكي. فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وهيب قال ما اجتمع قوم في مجلس أو ملئ إلا كان اولاهم بالله الذي يفتتح بذكر الله حتى يفيضوا في ذكره وما اجتمع قوم في مجلس أو ملئ إلا كان أبعدهم من الله الذي يفتتح بالشر حتى يخوضوا فيه وفي الحديث طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير فصل كتب عمر بن عبد العزيز إلى سالم بن عبد الله أن اكتب إلي بشيء من رسائل عمر بن الخطاب فكتب أن يا عمر اذكر الملوك الذين تفقأت أعينهم الذين كانت لا تنقضي لذاتهم وانفقأت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها وصاروا جيفا في الأرض وتحت أكنافها أن لو كانت إلى جنب مسكين لتأذى بريحهم وقال بلال بن صعد ربما سرور مغبون وربما مغبون لا يشعر فويل لمن له الويل ولا يشر يأكل ويشرب ويضحك ويلعب وقد حق عليه في قضاء الله أنه من أهل النار عن عون بن عبد الله بن عثبة أنه كان يقول يا ويح نفسي كيف أغفل ولا يغفل عني أم كيف تهليلي معيشتي واليوم الثقيل ورائي أم كيف يشتد عجبي بدار في غيرها قراري وكان داود الطائي في دار واسعة خربة ليس فيها إلا بيت وليس على بيته باب فقال بعض القوم أنت في دار وحشة فلو اتخذت لبيتك هذا بابا أما تستوحش فقال حالت وحشة القبر بيني وبين وحشة الدنيا وقال محمد بن كعب الدنيا دار فناء منزل بلغة رغبت عنها السعداء وأسرعت من أيدي الاشقياء فاشقى الناس بها أرغب الناس فيها وأسعد الناس فيها أزهد الناس بها هي المعذبة لمن أطاعها المهلكة لمن اتبعها الخائنة لمن انقاد لها علمها جهل وغناؤها فقر وزيادتها نقصان وأيامها دول وعن بكر بن محمد قال قلت لداود الطائي أوصني قال عسكر الموت ينتظرونك وقال ابو حازم من عرف الدنيا لم يفرح فيها برخاء ولم يحزن على بلوى وقال ابن المبارك أهل الدنيا خرجوا من الدنيا قبل أن يتطعموا أطيب ما فيها قيل له وما أطيب ما فيها قال المعرفة بالله عز وجل وقال شداد بن أوس رضي الله عنه إنكم لم تروا من الخير إلا أسبابه ولم تروا من الشر إلا أسبابه الخير كله بحذافيره في الجنة والشر كله بحذافيره في النار وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر والاخره وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر ولكل بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا وقال عمر بن ذر اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار والمحروم من حرم خيرهما وانما جعلا سبيلا للمؤمنين الى طاعه ربهم وبانا على الاخرين للغفله عن انفسهم فاحيوا لله انفسكم بذكره فانما تحيا القلوب بذكر الله كم من قائم في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في حفرته وكم من نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة الله عز وجل العابدين غدا فاغتنبوا ممر الساعات والليالي والأيام وقال رجل لداود الطائي أو فدمعت عيناه. ثم قال له يا أخي إنما الليل والنهار مراحل تنزل بالناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم لئن استطعت ان تقدم في كل يوم مرحله زادا لما بين يديك ففعل فان انقضاء السفر عن قريب والامر اعجل من ذلك فتزود لسفرك واقدم انت قاض من امرك فكانك بالامر قد بغتك اني لا اقول هذا وما اعلم احدا اشد ضياعا مني لذلك ثم قام وجاء داود الطائي أحد أصحابه بألفي درهم، فقال هذا شيء جاء الله به لم تطلبه ولم تشره له نفسك. قال داود إنه لمن أمثل ما يأخذون. قال فما يمنعك منه؟ قال لعل تركه أن يكون انجا وقال محمد بن واسع لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته ولقد أدركت رجالا يقوم أحد في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه قال سلمان الفارسي رضي الله عنه أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه وغافل لا يغفل عنه وضاحك ملأ فيه لا يدري أمسخط ربه أم مرضيه وأبكاني ثلاث فرقة الأحبة محمد وحزبه وهول المطلع عند غمرات الموت الوقوف بين يدي رب العالمين حين لا أدري إلى النار صرافي أم إلى الجنة وقال أحد السلف لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب الي من الدنيا وما فيها لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين وقال إبراهيم التيمي مثلت نفسي في النار اعالج أغلالها وسعيرها وأكون من زقومها وأشرب من حميمها فقلت يا نفس أي شيء تشتهين قالت أرجع إلى الدنيا أعمل عملا أنجو به من هذا العذاب ومثلت نفسي في الجنة مع حورها ألبس من سندسها واستبرقها وحريرها فقلت يا نفس أي شيء تشتهين قالت أرجع إلى الدنيا فأعمل عملا أزداد به من هذا الثواب فقلت الآن أنت في الدنيا وفي الأمنية والله عالم وصلى الله على محمد واله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب إرشاد العباد للاستعداد اليوم المعد لشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البصطي المجلس العشر فصل كان الفقهاء يتواصون بينهم بثلاث ويكتب بذلك بعضهم إلى بعض من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله تعالى فيما بينه وبين الناس وقال محمد بن كعبد القرضي إذا اراد الله تعالى بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خلال فقه في الدين وزهاده في الدنيا وبصر بعيوبه وقال الحسن بن صالح العمل بالحسنه قوه في البدن ونور في القلب وضوء في البصر والعمل بالسيئه وهن في البدن وظلمة في القلب وعمى في البصر وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز يعظه اهتمال المؤنة المنقطعة التي تعقبها الراحة الطويلة خير من تعجل راحة منقطعة تعقبها مؤنة باقية وندامه طويلة وعلم أن الهول الأعظم أمامك ومن وراء ذلك داران إن أخطأتك هذه صرت إلى هذه وكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل وكتب أحد عمار عمر بن عبد العزيز إليه إن مدينتنا قد تهدمت فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرمها به فعل فكتب عمر إليه إذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم فانه عمارتها وقيل الدين والملك أخوان توأمان لا قوام لأحدهما إلا بصاحبه لأن الدين أساس الملك ثم صار الملك بعد حارسا للدين فلا بد للملك من اساس ولا بد للدين من حارس وما لا حارس له فهو ضائع وما لا اساس له فهو مهدوم كان جماعة من الملوك يوعظون فيؤثر الوعظ في قلوبهم فيخرجون من ملكهم ودنياهم ويزهدون وكان فيهم من يتفكر في نفسه ويعلم انقطاع الدنيا عنه وقرب رحيله منها ويخاف شدة الحساب وأهوال القيامة وما إلى ذلك فينفض من الدنيا ويزهد في الولايا وكل من تدبر القرآن وتأمل أحوال من مضى لا بد أن يتأثر ويتجافى عن الدنيا ولكن مقل ومكثر إلا من عميت بصيرته يا خد إنك إن توسد لينا. والست بعد الموت صم الجندلي فامهد لنفسك صالحا تسعد به فلتندمن غدا إذ لم تفعلي قال تعالى قتربت الساعة وانشق القمر وقال تعالى اتى أمر الله فلا تستعجلوه وقال قترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وقال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب روى ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما رجل ممن كان قبلكم في مملكته تفكر فعلم أن ذلك منقطع عنه وأن الذي هو فيه قد شغله عن عبادة ربه تعالى فخرج ذات ليلة من قصره فأصبح في مملكة غيره فاتى ساحل البحر وكان يضرب اللبن بالأجرة فيأكل ويتصدق بالفضل من قوته فلم يزل كذلك حتى رفع أمره إلى ملك تلك الناحية فأرسل الملك إليه أن يأتيه فابى فعاد إليه الرسول فابى وقال ما له وإياه فركب الملك فلما رآه الرجل ولا هاربا فلما راى ذلك الملك جد في أثره فلم يدرك فنادى يا عبد الله إنه ليس عليك مني بأس فأقام حتى أدركه فقال له من أنت يرحمك الله قال فلان ابن فلان صاحب كذا وكذا فقال وما شأنك فقال تفكرت في امري فعلمت أن ما أنا فيه منقطع عني لا محالة وأنه قد شغلني عن عبادة ربي فتركته وجئت هنا أعبد ربي عز وجل فقال ما أنت بأحوج إلى ما صنعت مني فنزل عن دابته فسيبها وإلى ثيابه فالقى بها ثم اتبعه فكانا جميعا فدعو الله تعالى أن يميتهما جميعا فماتا قال ابن مسعود ولو كنت برملية مصر لأريتكم قبريهما بالنعط الذي نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه إلى الله أشكو لوم نفس شحيحه على الخيد قد اضنى فؤادي علاجها إذا سألتني شهوة قد منعتها أدامت سؤالي واستمر لجاجها وإن سمتها خيرا تفوز بنفعه غدا نفرت مني وداما زعاجها فقد ضقت يا مولاي ذرعا وأظلمت علي الأراضي الواسعات في جاجها فهب لي يا نوار السماوات فطرة يضيء لعيني في السلوك سراجها والله عالم وصلى الله على محمد وآله وسلم فصل ثم علم أن الدنيا بأسرها وبجميع لذاتها لا تساوي في باب السعادة واللذة ضحية شيئا قال الإمام علي رضي الله عنه أصابت الدنيا من حذرها وأصابت من أمنها وقال الدنيا لا تصف لشارب ولا تبقى لصاحب ولا تخلو من فتنة ولا تنكشف إلا عن مهنة فعرض قلبك عنها قبل أن تعرض عنك واستبدل بها خيرا منها قبل أن تستبدل بك فإن نعيمها متحول وأحوالها متنقلة ولذاتها فانية وتبعاتها باقية وعلم أن مثل الدنيا كمثل الحياة لين مسها قاتل سمها فاقتصد فيما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها وكن أحذر ما تكون لها وأنت انس بها فإن صاحبها كل ما منها إلى سرور أشخاصه ذلك إلى مكروه أو غرور وقال آخر وجملة الامر انك اذا نظرت بعقلك ايها الرجل فعلمت ان الدنيا لا بقاء لها وان نفعها لا يفي بضرجها وتبعاتها من كد البدن وشغل القلب في الدنيا والعذاب الاليم والحساب الطويل في الاخره الذي لا طاقة لك به فاذا علمت ذلك جدا زهدت في فضول الدنيا فلا تأخذ منها الا ما لا بد لك منه في عبادة ربك وتدع التناعم والتلذذ إلى الجنة دار النعيم المقيم في جوار رب العالمين الملك القادر الغني الكريم وعلمت أن الخلق له وفاء لهم قال الواصف لحال أهل وقته غاض الوفاء فما تلقاه في عدة وأعوز الصدق في الأخبار والقسم وعلمت أن مؤنة الخلق أكثر من بعولتهم فيما يعنيك وتركت مخالطتهم إلا فيما لا بد لك منه تنتفع بخيرهم وتجتنب من ضرهم وتجعل صحبتك لمن تربح في صحبته ولا تخسر ولا تندم على خدمته وأنسك بكتابه وملازمتك إياه فشمر ولذ بالله واحفظ كتابه ففيه الهدى حقا وللخير جامع هو الذخل للملهوف والكنز والرجاء ومنه بلا شك تنال المنافع به يهتدي من تاه في مهما الهوى به يتسلى من مندهته الفجائع فترى منه كل جميل وإفضال وتجده عند كل نائبة في الدنيا والآخرة كما في الحديث احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وفي رواية تجده أمامك تعرف إلى الله الرخاء يعرفك في الشدة الحديث اعلم أن الشيطان خبيث قد تجدد لمعاداتك فاستعذ بربك القادر القاهر من هذا الكلب اللعين ولا تغفل عن مكائده فتطرده بذكر الله والاستعاذة من شره فإنه يسير فإنه يسير إذا ظهرت منك عزيمة صادقة قاله كما قال الله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وقال آخر ما الدنيا وما إبليس اما الدنيا فما مضى منها فحلم وما بقي فاماني وأما الشيطان فوالله لقد أطيع فيما نفع بل ضر ولقد عصي فما ضر فعلمت جهالة هذه النفس وجماحها إلى ما يضرها ويهلكها فنظرت إليها رحمة لها نظرة العقلاء والعلماء الذين ينظرون في العواقب لا نظر الجهال والصبيان الذين ينظرون في الحال ولا يفطنون لغائلة الأذى وينفرون من مرارة الدواء فالجبها بلجام التقوى بأن تمنعها عما لا تحتاج إليه بالحقيقة من فضول الكلام والنور والتلبس بخصلة فاسدة من طول أمل أو حسد أو كبر أو نحو ذلك ثم أعلم أن الشيطان قاسم أباك وأمك حواء انه لهما لمن النصحين وقد علمت كذبه وغشه ورأيت فعله بهما وأما أنت فقد أقسم يغويك قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، فاعذر، وشمر عن ساق الجد في الفرار عن مكائده والعجب من يصدق في عداوته ويتبع غوايته، والنفس كالطفل ان تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما ما حضاك النصح فالتاهم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمحمية الندم قال في الفنون من عجيب ما نقد من أحوال الناس كثرة مناحه على خراب الديار وموت الأقارب والأسلاف والتحسر على الأرزاق بذم الزمان وأهله وذكر نكد العيش فيه فقد رأوا من انهدام الإسلام وشعث الأديان وموت السنن وظهور البدع وارتكاب المعاصي وتقضى العمر في الفارغ الذي لا يجدي والقبيح الذي يوبق ويؤذي فلا أجد منهم من ناح على دينه ولا بكى على فارط عمره ولا اسى على فائت دهره وما أرى لذلك سببا إلا قلة مبالاتهم بالأديان وعظم الدنيا في عيونهم ضد ما كان عليه سلف الصالح يرضون بالبلاغ وينوحون على الدين قلت فكيف لو رأى أهل هذا الزمان الذي كثرت فيه المعاصي والملاهي وانفتحت فيه الدنيا على كثير من الناس فلا حول ولا قوة إلا بالله ومن عجيب ما رأيت أن أن أحدنا إذا ناداه أمير أو وزير أو مساعد أو مدير يبادر ويقوم بسرعة لداعي الدنيا ولا يتأخر ويسمع داعي الله يدعوه إلى الصلاة التي هي بينه وبين ربه جل وعلا وتقدس فيتثاقل ولا يهتم لها وإن قام بعد التريذ فكأنه مكره يدفع إليها دفعا عكس ما عليه السلف الصالح من المبادرة والمرابطة وترك الأعمال فورا عندما يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح وكثير من المساجد عندهم تجد الصف الأول يتم قبل الأذان وقد ازداد الطين بلة بما حدث عندنا من المنكرات قتالة الأوقات مفرقة النفوس والأبدان ومشتتة القلوب وذلك التلفزيون والمذيع والفيديو والجرائد والمجلات ومخالطة المنحرفين والفاسقين والمنافقين والكافرين والمجرمين أبعدهم الله سير المنايا إلى أعمارنا خبب فما تبين ولا يعتاقها نصب كيف النجاء وايديها مصممة بدبحنا بمدن ليست لها نصب وهل يؤمل نيل الشمل ملتئما سفر لهم كل يوم رحلة عجب وما اقامتنا في منزل هتفت فيه بنا مذ سكنا ربعه نوب واذنتنا وقد تمت عمارته بانه عن قريب داثر خرب ازرت بنا هذه الدنيا فما امل الا لريب المنايا عنده أرب هذا وليست سهام الموت طائشة وهل تطيش سهام كلها نصبه ونحن أغراض أنواع البلاء بها قبل الممات فمرمي ومرتقب أين الذين تناهوا في ابتنائهم صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا قال ابن القيم رحمه الله كل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع القلب وفساد القلب يعود بضياع حقه من الله تعالى ونقصان درجته ومنزلته عنده ولهذا أوصى بعض شيوخ فقال احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب ضاع الوقت وفسد القلب فرطت على العبد أموره كلها وكان ممن قال الله فيه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفل قلوبهم عن ذكر الله تعالى الذي به تحيا القلوب وتطمئن واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود عليهم بمصالحهم واشتغلوا بما لا ينفعهم بل بما يعود بضررهم عاجلاً وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله ان لا يطيعهم فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء لأنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من, من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله والغفلة عن ذكر الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد بينهما كل شر وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون بذلك من الضالين. واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله تعالى عليه بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإثاره عما سواه عملا وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن العبد مضطر كل للضرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره فبمجموع هذين قد هدي إلى الصراط المستقيم فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم وبهذا تعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. وقال آخر حافظ على الأوقات فإن الوقت رأس المال ولا تضيعها بالفراغ واملأها بالإفادة أو الاستفادة أو بهما جميعا وعرف ما يذهب به ليلك ونهارك وجدد توبتك في كل وقت وقسم وقتك ثلاثة أقسام قسم لطلب العلم وقسم للعمل الذي تستعين به على مصالح دنياك وآخرتك وقسم لحقوق نفسك وما يلزمك واعتبر بما مضى وتفكر في منصرف الفريقين بيدا يدي الله جل وعلا وتقدس فريق في الجنة وفريق في السعير واستحضر قرب الله منك كما في الحديث فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأكرم الكتبة الحافظين فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار من الناس الذي بينك وبينه جدار وأحجار فكيف بالجار الكريم الذين قال الله فيهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال جل وعلا وتخدس عن اليمين وعن الشمال قعيد فرعاية جواره أحق وإكرام قربه أوجب لأنه أسبق وألصق وليس بينك وبينه جدار ولا أحجار ولا حائل ومع الأسف الشديد عند الأذية لهما لا تفطر على مر الساعات ولكن مقل ومكثر كن لينا للجار واحفظ حقه كرما ولا تكن المجاور عقربا واحفظ أبانته وكن عزا له أبدا وعما ساءه فتجنبه. علامة صحة الإرادة أن يكون هم المريد رضا ربه واستعداده للقائه وحزنه على وقت في غير مرضاة ربه وأسفه على قربه والأنس به وجمع ذلك أن يصبح ويمسي وليس له هم غيره سبحانه وقال أعظم الإضاعات إضاعة هما أصل كل إضاعة إضاعة القلب وإضاعة الوقت فإضاعة القلب من إيثار الدنيا للآخرة وإضاعة الوقت من طول الأمل فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله والله المستعان الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة أو النار العاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار ومن المحال عادة أن يطلب فيها نعيم ولذة وراحة إنما ذلك بعد انتهاء السفر ومن المعلوم أن كل وطأة قدم أو كل آن من آنات السفر غير واقفة ولا المكلف واقف وقد ثبت أنه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئه الزاد الموصل وإذا نزل أولاما أو, أو السراحة فعلى خدم الاستعداد للسير قال بعض علماء يا إخواني اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاضر لم نقل ربنا أخرجنا منها لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل نقول قد عملنا فلم ينفعنا قال رسول محمد بن المنكدر الجد الجد والحذر الحذر فإن يكن الأمر على ما ترجون كان ما قدمتم فضلا وإن يكن الأمر على غير ذلك لم تلوم أنفسكم يا ربي صفحك يرجو كل مقترف فانت اكرم من يعفو ومن صفح يا ربي لا سبب أرجل خلاص به إلا رجاء ولطفا منك إن نفح فما لجأت إلى ربي بمعضلة إلا وجدت جنابا لطف منفسح ولا تضايق أمر فاستجرت به إلا تفرج باب الضيق وانفتح قال بعضهم لبعض الفقراء مرة وقد رأى عليه أثر الجوع والضر لما لا تسأل الناس ليعطوك قال أخاف أن أسألهم فيمنعوني فلا يفلحوا وقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو صدق السائل ما أفلح من منع المراحل التي يمر بها الخلق ستة السفر الأول سفر السلالة من الطين والسفر الثاني سفر النطقة من الظهر إلى البطن والسفر الثالث من البطن إلى الدنيا والسفر الرابع من الدنيا إلى القبور والسفر الخامس من القبور إلى العرض للحساب والسفر السادس من العرض إلى منزل الإقامة وقد قطعنا نصف السفر نسأل الله الإعانة والسداد على الباقي الله عالم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم هنا ينتهي مجلسنا هذا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 كتابه إرشاد العباد للسعداد اليوم المعاد للشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو المساطي المجلس الحادي عشر فصل اختار أحد الحكماء أربع كلمات من أربع كتب من التوراة من رضي بما أعطاه الله استراحة في الدنيا والآخرة ومن الانجيل من هدم الشهوات عز في الدنيا والآخرة ومن الزبور من تفرد عن الناس نجا في الدنيا والآخرة ومن الفرقان من حفظ اللسان سالم في الدنيا والآخرة وعن عبد الله بن المبارك قال إن رجلا حكيما جمع الأحاديث فاختار منها أربعين ألفاء ثم اختار منها أربعة آلاف، ثم اختار منها أربعمائة، ثم اختار منها أربعين، ثم اختار منها أربع كلمات احداهن لا تثقن بمرأة على كل حال، وثانية لا تغتر بالمال على كل حال، والثالثة لا تحمل معدتك ما لا تطيق والرابعة لا تجمع من العلم ما لا ينفعك. ورواي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أربعة من ظلمة القلب بطن شبعان من غير مبالاة وصحبة الظالمين ونسيان الذنوب الماضية وطول الأمل وأربعة من نور القلب بطن جائع من حذر أي خشية أن يكون مما لا يحل له وصحبة الصالحين وحفظ الذنوب الماضية وقصر الأمل وروي أن رجلا خرج من بني إسرائيل إلى طلب العلم فبلغ ذلك نبيهم فبعث إليه فقال له يا فتاه أعظك بثلاث خصال فيها علم الأولين والآخرين خف الله في السج والعلانية وأمسك لسانك عن الخلق لا تذكرهم إلا بخير وانظر خبزك الذي تاكله حتى يكون من الحلال فامتنع الفتى عن الخروج كان من قبلنا يتواصون بثلاث خصال من عمل لاخرته كفاه الله امر دينه ودنياه ومن احسن سريرته احسن الله علانيته ومن اصلح بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس فروي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات يوم على أصحابه فقال كيف أصبحتم قالوا أصبحنا مؤمنين بالله فقال وما علامه إيمانكم قالوا نصبر على البلاء ونشكر على الضخاء ونرضى بالقضاء فقال عليه الصلاة والسلام أنتم مؤمنون حقا ورب الكعبة قوم همومهم بالله قد عالقت فما لهم همم تسمو إلى احد فمطلب القوم مولاهم وسيدهم يا حسن مطلبهم للواحد الصمد ما إن تنازعهم دنيا ولا شرف من المطامع واللذات والولد ولا للبس نفيس فائق أنق ولا لروح سرور حل في بلدي. إلا مسارعه في نيل منزلة يحظى بها مخلص للواحد الأحادي قيل الإبراهيم بن أذهم بما وجدت الزهد قال بثلاثة أشياء رأيت القبر موحشا وليس معي مونس ورأيت طريقا طويلا وليس معي زاد. ورأيت الجبار قاضيا وليس معي حجة حصون المؤمنين ثلاثة المسجد حصن وذكر الله حصن وقراءة القرآن حصن وسئل ابن عباس ما خير الأيام فقال يوم الجمعة قيل وما خير الشهور قال شهر رمضان قيل وما خير الأعمال قال الصلوات الخمس لوقتها وقال علي رضي الله عنه خير الأعمال ما يقبل الله منك وخير الشهور ما تتوب فيه إلى الله توبة نصوحا وخير الأيام ما تخرج فيه من الدنيا إلى الله تعالى مؤمنا بالله وكان رضي الله عنه يتعوذ بالله من ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف رمي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عين في الصلاة وكان معه أصحابه جلوسا فقال بكر صدقت يا رسول الله وحبب إلي من الدنيا ثلاث أن نقدر إلى وجه رسول الله وإنفاق مالي على رسول الله وأن تكون ابنتي تحت رسول الله فقال عمر صدقت يا أبا بكر وحبب إلي من الدنيا ثلاث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثوب الخلق فقال عثمان صدقت يا عمر وحببت إلي من الدنيا ثلاث إشباع الجيعان وجسوة العريان وتلاوة القرآن فقال علي صدقت يا عثمان وحبب إلي من الدنيا ثلاث الخدمة للضيف والصوم في الصيف والضرب بالسيف فبينما هم كذلك إذ جاء جبريل وقال أرسلني الله تبارك وتعالى لما سمع مقالتكم وأمرك أن تسألني عما أحب إن كنت من أهل الدنيا فقال فرشاد الضالين ومؤانسة الغرباء القانتين ومعاونة أهل العيال المعسرين وقال جبريل رب العزة جل جلاله يحب من عباده ثلاث خصال بذل الاستطاعه والبكاء عند الندامة والصبر عند الفاقه وعن علي أن أصعب الأعمال أربع خصال العفو عند الغضب والجود في العسرة والعفة في الخلوة وقول الحق لمن يخافه أو يرجوه وفي الزبور أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن العاقل الحكيم لا يخلو من أربع ساعات ساعة فيها يناجي ربه وساعة فيها يحاسب نفسه وساعة يمشي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها الحلال وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر الغفاري يا ابا ذر دد السفينه فإن البحر عميق وخذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد وخفف الحمل فان العقبه كأود وأخلص العمل فإن الناقد بصير وكيف تنام العين وهي قديرة ولم تدري في أي المكانين تنزل وقال آخر أمامك يا نومان دار سعادة يطول الثوى فيها ودار شقاء خلقت لإهدى الغايتين فلا تنم وكن بين خوف منهما ورجائي وقال بن أبي طالب رضي الله عنه عليكم بخمس كلمات لا يرجون أحدكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحي إذا لم يعلم شيئا أن يتعلمه ولا يستحي إذا سئل عما لم يعلم أن يقول الله اعلم وعليكم بالصبر فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد أعلم أنه يقدم الأهم فالأهم والأهم أمر الدين فليقدمه على أمر الدنيا والمقدم من أمر الدين صحة العقيدة بتوحيد الله وتحميده وتنزيه وتقديسه واعتقاد انفراده واختصاصه بصفات الكمال وتجاربه عن النقائص والعيوب كلها المتصلات والمنفصلات وتنزيه عنها وأنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأنه سبحانه وبحمده له الأسماء الحسنى والصفات العلى والكمال المطلق من كل الوجوه وعن بعض الحكماء أربعة حسن ولكن أربعة أحسن منها ولكن أربعة أحسن منها الحياء من الرجال حسن ولكنه من النساء أحسن والعدل من كل أحد حسن ولكنه من القضاء والأمراء أحسن والتوبة من الشيخ حسن ولكنها من الشاب أحسن والجود من الأغنياء حسن ولكنه من الفقير أحسن وعند أحد الحكماء أربعة قبيح لكن أربعة منها أقبح الذنب من الشاب قبيح وهو من الشيخ أقبح والاشتغال بالدنيا من الجاهل قبيح ومن العالم أقبح والتكاسل في الطعف من جميع الناس قبيح ومن العلماء وطالبة العلم أقبح والتكبر من الأغنياء قبيح ومن العلماء أقبح وعن علي رضي الله عنه من اشتاق إلى الجنة سارع الخيرات. ومن تأقل الموت هدمت عليه اللذات ومن عرف الدنيا هانت عليه المصيبات ومن أشفق من النار انتهى عن الشهوات فقال عمر رضي الله عنه الهوى بحر الذنوب والنفس بحر الشهوات والموت بحر الأعمار والقبر بحر الندمات نراعو إذا الجنائز قابلتنا ونسكن حين تخفى ذاهباتي كروعة ثلة لظهور ذئب فلما غاب عادت راتعاتي وعن أثمان رضي الله عنه وجدت حلاوة العبادة في أربعة أشياء اولها في أداء فرائض الله والثاني في اجتناب محارم الله والثالث في الأمر بالمعروف ابتغاء ثواب الله والرابع في النهي عن المنكر اتقاء غضب الله وقال ايضا اربعه ظاهرهن فضيلة وباطنهن فريضة مخالطة الصالحين فضيلة والاقتداء بهم فريضة وتلاوة القرآن فضيلة والعمل به فريضة وزيارة القبور فضيلة والاستعداد للموت فريضة وعيادة المريض فضيلة واتخاذ الوصية منه فريضة وعن علي رضي الله عنه لا يزال الدين والدنيا قائمين ما دام أربعة أشياء ما دام الأغنياء لا يبخلون بما خولوا وما دام العلماء يعملون بما علموا وما دام الجهلاء لا يستكبرون عما لم يعلموا وما دام الفقراء لا يبيعون آخرتهم بدنياهم وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الظلمات خمس وسرج لها خمس حب الدنيا ظلمة وسراج له التقوى والذنب ظلمة وسراج له التوبة والقبر ظلمة وسراج له لا إله إلا الله محمد رسول الله والآخرة ظلمة والسراج لها العمل الصالح والصراط ظلمة والسراج له اليقين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما خمس من كن فيه سعد في الدنيا والآخرة أولها أن يذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله وقتا بعد وقته واذ ابتلي ببليّه قال انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم واذا اعطيا نعمه قال الحمد لله رب العالمين شكرا للنعمه واذا ابتدى في شيء قال بسم الله الرحمن الرحيم واذا افراط منه ذنبا قال استغفر الله العظيم واتوب اليه وعن سفيان الثوري انه قال اختار الفقراء خمسا واختار الاغنياء خمسا اختار الفقراء راحة النفس وفراغ القلب وعبودية الرب وخفة الحساب والدرجة العليا واختار الاغنياء تعب النفس وشغل القلب وعبودية الدنيا وشدة الحساب والدرجة السفلى. وقال بعضهم العجلة تحسن في تجهيز الميت وتزويج البنت اذا بلغت وقط في الثمرة اذا استوت وقضاء الدين اذا وجب والتوبه من الذنب اذا فرط واطعام الضيف اذا نزل وقال عثمان رضي الله عنه ان المؤمن في سته انواع من الخوف احدها من قبر الله تعالى ان ياخذ منه الايمان والثاني من قبل الحفظة أن يكتب عليه ما يفتضح به يوم القيامة والثالث من قبل الشيطان أن يبطل عمله والرابع من قبل ملك الموت أن يأخذه في غفلة بغته والخامس من قبل الدنيا أن يغتر بها وتشغله عن الآخرة والسادس من قبل الأهل والعيال أن يشتغل بهم فيشغلونه عن ذكر الله تعالى وقال ايضا أضيع الأشياء عشرة عالم لا يسأل عنه وعلم لا يعمل به ورأي صواب لا يقبل وسلاح لا يستعمل ومسجد لا يصلى فيه ومصحف لا يقرأ فيه ومال لا ينفق منه وخير لا تركب وعلم الزهد في بطن من يريد الدنيا وعمر طويل لا يتزود صاحبه فيه لسفره وقال إبراهيم بن أدهم حين سألوه عن قول الله تعالى ادعوني استجب لكم وانا ندعوه فلم يستجب لنا فقال ماتت قلوبكم من عشرة أشياء أولها أنكم عرفتم الله ولم تؤدوه حقه وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به وادعيتم عداوة إبليس وواليتمه وادعيتم حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم أثره وسنته وادعيتم حب الجنة ولم تعملوا لها وادعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب وادعيتم ان الموت حق ولم تستعدوا له واشتغلتم بعيوب غيركم وتركتم عيوب انفسكم وتاكلون رزق الله ولا تشكرونه انتفى بتصرف يسير والله اعلم موعظه قال بعضهم يا ايها الناس اعملوا على مهل وكونوا من الله على وجل ولا تغتضوا بالامل ونسيان الاجل ولا تركنوا الى الدنيا فانها غدارة خداعة قد تزخرفت لكم بغرورها وفتنتكم بامانيها وتزينت لخطابها فاصبحت كالعروس المجلية العيون اليها ناظرة والقلوب عليها عاكفة والنفوس لها عاشقة فكم من عاشق لها قتلت ولو كانت الدنيا من الإنس لم تكن سوى مومس أفنت بما ساء عمرها خلاخر ولو كانت الدنيا عروسا وجدتها بما قتلت أولادها لا تزوجوا مطمئن إليها خذلت فانظر إليها بعين الحقيقة فإنها دار كثير بوائقها وذمها خالقها دار نفاذ لا دار إخلاد ودار عبور لا دار حبور ودار فناء لا بقاء ودار صرام لا دار دوام جديدها يبلى وملكها يفنى وعزيزها يذل وكثيرها يقل ودها يموت وخيرها يفوت وقد تطابق على ما ذكر دلالات قواطع النقول وصحاح العقول والطغام وقضى به الحس والعيان حتى لم يقبل لوضوحه إلى زيادة في العرفان وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل ولما كانت الدنيا بهذه الحال التي ذكرت والعظة التي تقدمت جاء في القرآن الكريم من التحذير عن الاغترار بها والركون إليها والاعتماد عليها ما هو أعرف من أن يذكر وأشهر من أن يشهر وكذلك جاءت الأحاديث النبوية والآثار الحكيمة فلهذا كان الإيقاظ من أهلها هم العلماء العقلاء الزهاد العاملون بعلمهم الذين لا تأخذهم في الله لوم لائم، لم يركنوا إلى الدنيا بل اتخذوها مطية إلى الآخرة لا علماء الألسن الذين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين وقلوبهم قلوب الذئاب الذين يتخللون بألسنتهم كما تخلل البقرة بلسارها قال بعضهم وأجد في وصف الدنيا ألا إنما الدنيا كجيفة ميتة وطلابها مثل الكلاب الهوامز وأعظمهم دمنا لها وأشدهم بها شغفا قوم طوال القلال وختاما فاستيقظوا رحمكم الله من غفلتكم. استيقظوا رحمكم الله من غفلتكم وانتبهوا من رقدتكم قبل ان يقال فلان مريض او مدنف ثقيل هل من دليل يدل على الدواء لهذا العليل او هل الى الطبيب من سبيل فتنقلوا الى المستشفى لك الاطباء ولا يرجى لك الشفاء ثم يقال فلان اوصى ولماله احصى ثم يقال قد ثقل لسانه وما يقدر على أن يكلم إخوانه وهو في سكرات الموت لا يعرف من عنده من أولاده وإخوانه وجيرانه وعارق عند ذلك جبينك وتتابع أنينك وثبت يقينك وارتفعت جفونك وصدقت ظنونك وتلجلش وتحير لسانك وبكى أولادك وإخوانك وقيل لك هذا ابنك فلان وهذا اخوك فلان وهذه أمك وهذا أبوك وبصرك شاخص وعيونك غرق من الدمع ولا تقدر على الكلام فتصور نفسك يا مسكين وانت ملقى على الأرض التي خلقت منها جثة تتصاعد روحك والناس من حولك يبكون ولكن دون جذوى لأن قضاء الله وقدره لابد أن ينزل بك ثم ختم على لسانك فلا ينطق ثم حل بك القضاء وانتزعت نفسك من الأعضاء ثم عرج بها إلى السماء فاجتمع عند ذلك أولادك واخوانك واحضرت أكثانك وجئ بالنعش والمغسل فجردك من الثياء وغسلك وجئ بالكفن فكفنوك وحنطوك فانقطع عوادك واستراها حسادك وانصرف أهلك إلى مالك وبقيت مرتهنا باعمالك فيا لها من رحلة ويا له من قدوم نصيبك مما تجمع الدهر كله رداء لتلوى فيهما وحنوطو قال آخر تجرد من الدنيا فإنك إنما خرجت الى الدنيا وانت مجرد وقال اخر فما تزود مما كان يجمعه سوى حنوط غدات البين في خرق وغير نفحه اعواد تشب له وقل ذلك من زاد لمن اللهم وفقنا للاستعداد لما امامنا واهدنا سبيل الرشاد ووفقنا للعمل الصالح اليوم المعاد، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعض كتاب إرشاد العباد للاستعداد اليوم المعاد للشيخ عبد العزيز بن محمد سلمان رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الثاني عشر فصل أعلم أن المقصود بالصلاة إنما هو تعظيم المعبود وهو الله جل جلاله وتعظيمه لا يكون إلا بحضور قلب وقد كان السلف رحمهم الله فيهم من يتغير لونه إذا حضرت الصلاة ويقول أترون بين يدي من أريد أن أقف فإذا أردت استجلاب حضور قلبك الغائب في أودية الدنيا ففرغه من الشواغل كلها مهما استطعت وعلم أن إضاعتها أعظم من إضاعة خزائن الأموال والضيعات وجميع أمتعة الدنيا ولقد أحسن القائل وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران وقد كان السلف أرباب التفكر يشاهدون في كل شيء عبرة فيذكرون بالأذان نداء العرض على الجبار وبطهارة البدن تطهير القلب من الكبر والحسد والغل والحقد والرياء والظن السيء ويذكرون بستر العورة ستر القبائح من عيوب الباطن مما تقدم نحوه وباستقبال القبلة صرف القلب إلى مقلب القلوب فمن لم تكن صلاته كذلك فهو غافل ولذلك ينبغي الاعتناء بالصلاة لأنها الصلة بين العبد وبين ربه فيقدم القيلولة ليستعين بها على الاستعداد للصلاة وإن كان له قيام في الليل أو سهر في أعمال الخير فإن فيها معونة على قيام الليل ويحرص على أن يستيقظ قبل دخول وقت صلاة الظهر ويتوضا ويحضر للمسجد ويصلي تحية المسجد وينتظر المؤذن فيجيبه ثم يصلي أربع ركعات بتسليمتين الرواتب التي قبل الصلاة، ثم يصلي الفرض مع الإمام، ثم يصلي بعد الفريضة ركعتين، فهما من الروابط الثابتة. وينبغي الله يشتغل إلى العصر إلا بتعليم علم أو إعانة مسلم أو قراءة قرآن أو مطالعة في كتب العلم. تفسير أو توحيد أو حديث أو فقه أو سعي في معاش يستعين به على دينه ثم يصلي أربع ركعات قبل العصر وهي سنة مؤكدة فقد قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا صلى قبل العصر أربعة فاجتهد واحرص أن يدهلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم ولا تشتغل بعد صلاة العصر إلا بمثل ما سبق من قراءة قرآن أو تعليم علم نافع وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سعي فيما تستعين به على دينك ولا ينبغي أن تكون أوقاتك مهملة بل احرص كل الحرص على أن تكون مملوءه بالأعمال الصالحة وحاسب نفسك ورتب أعمالك وأورادك في ليلك ونهارك وعيل لكل وقت شغلا لا تتعداه ولا تؤثر فيه سواه مما تقدم ذكره من أعمال الآخرة فبذلك تظهر بركة أوقاتك وتصون عمرك من الضياع. وأما إذا أهملت نفسك سدا إهمال البهائم لا تدري بماذا تشتغل كل وقت فينقضي أكثر أوقاتك ضائعا وأوقات عمرك هي رأس مالك أوقات عمرك هي رأس مالك ولقد أجاد القائل شعرا إذا كنت أعلم علما يقينا بأن حياتي تكون كساعة فلم لا أكون بها ظنينا وأجعلها في صلاح وطاعة وقال آخر إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجبي وعليه تجارتك وبه وصولك إلى نعيم دار الأبد في جوار الله تعالى فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها لأن نفسك له لا بدل له فإذا فات فلا يعود أبدا ولكن لا ينتبه لهذا إلا من وفقه الله لحفظ عمره عن الضياع فلا تكن كالحمق الجهلة المغرورين الذين تذهب أعمالهم فرطا الذين يفرحون كل يوم بزيارة أموالهم مع نقصان أعمالهم فأي خير في مال يزيد وعمر ينقص في غير طاعة فلا تفرح إلا بزيادة علم أو عمل صالح قال الله تعالى وقال رب علما وقال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا فإنهما رفيقاك أصحبانك في القبر حيث يتخلف عنك أهلك ومالك وولدك وأقاربك وأصدقاؤك ثم إذا بقي على الغروب مقدار نصف ساعة أو ثلث أو ربع تقدم إلى المسجد واشتغل بالتسبيح والاستغفار قال الله جل على وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقال عز من قائل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها واحرص على أن تغرب وأنت تلهج بالتسبيح والاستغفار وإذا سمعت المؤذن فأجبه وقل بعد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيله والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته فصل ثم إذا أقام الصلاة قم عند قوله قد قامت الصلاة ثم صلى الفرض مع الإمام وصلى بعده ركعتين وهما راتبة المغرب وإن أحيت ما بين العشاءين بصلاة فحسن فقد ورد أن ناشئة الليل هي ما بين المغرب والعشاء لأن معنى ناشئة ابتدى كان زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما يصلي بين المغرب والعشاء ويقول هذه نشئة الليل وقال عطاء وعكرمة هي بدء الليل وقيل في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المناظعين إنه التنقل ما بين المغرب والعشاء قاله قتاده وعكرمة فإذا دخل وقت صلاة العشاء فصلها مع الإمام وصل بعدها الراتبة ركعتين ثم ركعتين لتقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم أوتر وأقرأ بعد الفاتحة سورة الإخلاص قل هو الله أحد فإن كنت ممن يقوم ويصلي بالليل فأخر الوتر ليكون آخر صلاتك بالليل وطرة ثم اشتغل بعد ذلك بقراءة القرآن أو مطالعة في كتب توحيد أو تفسير أو فقه أو تجويد أو أصول تفسير أو أصول فقه أو قواعد واحذر أن تشتغل بعلوم تعود عليك بالضرر أو تجلس عندما يلهي فيكون ذلك خاتمة أعمالك قبل نومك فإن الأعمال بخواتيمها وربما قبضت روحك وإذا أردت النوم فانفض الفراش وابسط المستقبل القبلة ونم على يمينك على هيئة وضع الميت في القبر واعلم أن النوم أخ الموت مثله واليقظة مثل البعث ولعل الله تعالى يقبض روحك فأريي ليلتك فكن مستعدا للقائه وإن حصل أن تكون على طهارة ووصيتك مكتوبة عند رأسك ففعل وتنه تائبا توبة نصوحا من الذنوب تلهج بالاستغفار عازما جازما على أن لا تعود إلى معصية واعزم على الخير ومحبته لجميع المسلمين إن بعثك الله تعالى وتذكر عند اضجاعك في فراشك أنك ستضجع في اللحد كذلك وحيدا فريدا ليس معك إلا عملك ولا تجزى إلا بسعيك ولا تستجلب إنهم تكلفا بتمهيد الفراش الوطيئة بتمهيد الفرش الوطئة فإن النوم تعطير الحياة إلا إن كانت يا خضتك وبر عليك فنومك بلا شك أحسن لأنه سلامة لدينك وعلم أن الليل والنهار 24 وعشرون ساعة فلا يكون نومك بالليل والنهار أكثر من ثمان ساعات فيكفيك فيك أن عشت ستين مثلا أن عشت ستين سنة مثلا أن تضيع منها ثلثه وهو عشرون سنة أعدنا عند النوم سواكك وطهورك أنوان العزم على قيام الليل إن الله أحياك وركعتان في جوف الليل كنز من كنوز البر فاستكثر من كنوزك ليوم فقرك فلن تغني عنك كنوز الدنيا إذا مت فالرصيد الصحيح الباقي النافع رصيد الآخرة الباقيات الصالحات أقول عند النوم باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه فاغفر لي اللهم قيلي عذابك أوم تبعث عبادك اللهم باسمك احيا واموت اعوذ بك اللهم من شر كل ذي شر ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم اللهم أنت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اللهم أنت خلقت نفسي وانت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أمتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم إيقظني في أحب الساعات إليك واستعملني في أحب الأعمال إليك ثم اقرأ أهية الكرسي وآخر سورة البقرة اامن الرسول إلى آخر السورة واقرا سوره الاخلاص والمعوذتين وسوره تبارك والواقعة احرص كل الحرص ان ياخذك النوم وانت تلهج بذكر الله وعلى طهاره فكم من انسان انتهت حياته بعدما نام فقد وجدوه مات فاذا استيقظت فداوم على هذا الترتيب بقيه عمرك فان شقت عليك المداومه فاصبر صبر المريض على الم العلاج ومراره الدواء انتظارا للشفاء انتظارا للشفاء وتفكر في قصر عمرك وإن اجت مئة سنة أو أزيد فهي قصيرة بالإضافة إلى مقامك في الدار الآخرة وهي أبد الآباد وتصور تحملك للمشاقه والهوان والذل في طلب متاع الحياة الدنيا اشهر أو سنين رجاء أن تستريح بقية عمرك فكيف لا تتحمل اياما قلا إلى رجاء للصراحة الأبدية ولا تطول أملك فيثقل عليك عملك وقد قرب الموت في كل ساعة وقل لنفسك أني اتحمل المشقة اليوم فلعلي أموت بالليل وأصبر الليلة فلعلي أموت غدا فإن الموت لا يهجم في وقت مخصوص أو حال مخصوص أو سن مخصوص لا بد من هجومه فالاستعداد له أولى من الاستعداد للدنيا وأنت تعلم أنك لا تبقى في الدنيا إلا مدة قليلة فلعل له لم يبق من أجلك إلا يوم واحد أو نفس واحد لا سيما في زمن الذي كثرت فيه الحوالث بأسباب السيارات والقزوز والطائرات ونحو ذلك كم الإنسان خرج من عند أهله صحيحا ولم يشعر أهله بعد قليل إلا وخبر موته يفجأهم فقدد هذا في قلبك كل يوم لعله يدفعك إلى الاستعداد للموت كلف نفسك الصبر على الطاعة يوما يوما فإنك لو قدرت بقائك خمسين سنة وألزمت نفسك الصبر على طاعة الله تعالى نافرت نفسك واستصعبت عليك وربما استعصت عليك وتصور سرورك وفرحك عند الموت إن فعلت ما تقدم وإن سوفت وتسهلت جاء الموت في وقت لا تحتسبه وندمت وتحسرت تحسرا لا له، وعند الصباح يحمد القوم السرى وعند الموت يأتيك الخبر اليقين قال الناظم خذوا أهبة في الزهد فالموت كائن فما منه من من ولا عنه عندد وما داركم هذه بدار قامة ولكنها دار ابتلا وتزود أما جاءكم من ربكم وتزود فما عذر من وفاه غير مزود وما هذه الأيام إلا مراحل تقرب من دار اللقاء كل مبعدي ومن سار نحو الدار ستين حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قدي وما الناس إلا مثل سفر تتابع مقيم لتهويم على إثر مقعد وفي السخم والآفات أعظم حكمة ميقظة ذا اللب عند التفقد ينادي لسان الحال جد لترحلوا عن المنزل الغفت الكثير التنكد أتاك نذير الشيب والسقم مخبرا بأنك تسل القوم في اليوم أو هادي ومن كان عزرائيل كافل روحه إذا فاته في اليوم لم ينج في غد ومن روحه في الجسم منه وديعة فهيهات أمل يرتج من مردد فما حق ذي لب يبيت بليلة؟ بلا كتب ايصاء وإشهاد شهدي فبادر فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفوز غدا يوم القيامة وجهدي ونفسك فاجعلها وصيك مكثرا لسفرة يوم الحشر طيب التزود ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعد فما نفعل الإنسان مثل اكتسابه في يوم يفر المرء من كل محتدي اللهم ارحم ذلنا يوم الأشهاد وامن خوفنا من فزع المعاد وأفقنا لما تنجين به من الاعمال في ظلم الالحاد ولا تخزين يوم القيامة إنك لا تغلف المعاد واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موحظا قال الله جل ذكره وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال جل وعلا فذكر ان نفعت الذكرى وقال عز من قائل فذكر بالقرآن من يخاف عيد وقال تعالى فذكر فما أنت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون وقال تعالى دعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وقال جل وعلا وذكرهم بأيام الله وقال جل وعلا وتقدس يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظه فالوعظ والتذكير فريضتان واجبتان ماضيتان على أهلهما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله الموعظين بالاستماع والاصغاء للموعظة لما فيها من المنافع العظيمة فعلى كل إنسان مهما جل قدره وعظم خطره أن يحرص ويجتهد على استماع الموعظة وقبول النصيحة لأنه إذا فعل ذلك فاز بقسطه الأوفر وحظه الأجزل واستحق من الله البشرى في العاجل والثواب في الآجل ومن عقلاء خلقه الثناء الحسن الثناء الحسن والمدح والإكرام والدعاء فإن الله جل ذكره يقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ثم قال أولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب وقد شبه الله الكثرة المعرضين عن القرآن الذي هو مجتمل على التذكرة الكبرى والبعضات العظمى بالحمر قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فليحذر المسلم وأن يتشبه بهم ويعرض عن الموعظة وقد جعل الله جل ذكره الخير في الاعتبار والاعتبار بالتفكير والاعتبار بالتفكير وحث عليه في عدة مواضع من كتابه قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وقال إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار وقال جل وعلا أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وقال جل وعلا وتقدس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال عز من قائل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقت عذاب النار وقال جل وعلا إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون فمن قريب ما يجب أن يفكر فيه اللبيب يتدبره أن يتذكر أحوال الأمم والقرون الماضية والملوك الأولين الذين كانوا من أشد خلق الله قوة وأكثر جمعا وأبين اثارا وأطول أعمار الذين بنوا المدائن وجمعوا الخزائن وحفروا الأنهار وعمروا الديار وشيدوا القصور ودبروا الامور وجمعوا الجموع وقادوا الجيوش وساقوا الخيول ودوخوا البلاد وأذلوا العباد ومشوا في الأرض مراحا واختالوا بما اوتوا فرحا فأخذهم الله بما كانوا يكسبون فأصبحوا بعد العز والمنعة والملك والرفعة والصيت والسطوة والذكر والصولة عظاما رميما ونفاتا هشيبا وأصبحت منازلهم خاوية وقصودهم خالية وأجسادهم بالية وأصوادهم هادية تخبرك آثارهم معاينة وتقرع سمعك أخبارهم مجاهرة فلم يصحبهم من الدنيا ما جمعوا لم يدفع عنهم الرد ما كسبوا ولعلهم ندموا حيث لم تنفعهم الندام وتنهفوا حيث لا يغني عنهم التلهف شيئا فإن الباقي عما قليل كالفاني والغابر عما قليل كالماضي وما بينهما إلا أنفاس معلومه وأيام معدودة سريعة للقضاء قريبة الانتهاء فليحذر المغتر بملكه والمتمتع بعزه هذه السرعة وليستعد لهذه الوجبة ولينتهي لهذه الموعظة فإن الله جعلها في أوائل موعظه وكان رها في مواضع من كتابه حيث قال جل وعلا وتقدس فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوه وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوه وآثارا في الأرض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون وقال جل وعلا وتقدس ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة واثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق وعد جل وعلا كثيرا منهم في كتابه ووصفهم وسماهم في خطابه فقال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفدعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وقال وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا هذا خبر أصدق القائلين وهذا قول حق وقد جعل الله بكل ما شوهد في أيامه وعين في زمانه ممن رفعوا ثم وضعوا وعلوا ثم صرعوا ودارت عليهم الدوائر ونابتهم النوائب ما في بعضه مقنع لمعتبر وبلاغ لمدكر قالوا وأشرف أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل حمص فقال يا أهل حمص أتبنون ما لا تسكنون وتأملون ما لا تدركون وتجمعون ما لا تأكلون إن من كان قبلكم بنوا شديدا وأملوا بعيدا وجمعوا كثيرا فأصبحت اليوم مساكنهم قبورا وأملهم غرورا وجمعهم بورا وقد قال أحد فصحاء الملوك في خطبته ألم تروا مصارع من كان قبلكم كيف استدرجتهم الدنيا بزخارفها ونفتهم ثم تركتهم وقد تخلت عنهم فهم في حيرة وظلمة مدلهمه تركوا الاهلين والأولاد والعيال والأموال مساكنهم القبور وقد خلت منهم الدور وتقطعت منهم الأوصال والصدور وصاروا ترابا باليا وكان الله لهم ناهيا قال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى فواف حواه لحد ضيق خرص إذا نود كأن لم يفهموا أن الكلام لهم حلال مطلق الموت والنفوس نفائس والمستغر بما لديه الأحمق قال آخر أجد الدنيا وماذا نعيمها وهل هي إلا جمرة تتوقد لعمري لقد شهدت فيها عجائبا وصاحبني فيها مسود وسيد رأيت بها آل المواهب مرة وقد طاب عيش والسرور يجدد فما راعهم إلا الرذايا ثوابت عليهم وقامت في أذاهم تحشد وأسقطهم كاسا من الذل مترعا وكان لهم فوق السماكين مقعد ودانت لمن ناواهم بعض برهة على نكد في كل يوم يجدد اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان ووفقنا لصالح الاعمال اللهم تفضل علينا بالقبول والاجابه وارزقنا صدق التوبه وحسن الانابه واغفر لنا ولوازدين ولجميع المسلمين الاحياء والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كتب بعضهم الى اخ له فقال له اما بعد فاني اوصيك بتغوى الله سبحانه والعمل بما علمك الله تعالى والمراقبه حيث لا يرك إلا الله عز وجل والاستعداد لما ليس لأحد فيه حيلة ولا ينتفع بالنادم عند نزوله فاحسر عن رأسك قناع الغافلين وانتبه من رقدات الموتى وشمر للسباق غدا فإن الدنيا ميدان المتسابقين ولا تغتر بمن أظهر النسك وتشغل بالوصف وترك العمل بالموصوف أعلم يا أخي أنه لا بد لي ولك من المقام بين يدي الله عز وجل يسألنا عن الدقيق الخفي والجليل الخافي ولست آمن أن يسألني, وإياك أن يسألني وإياك عن وسوسة الصدور ولحظات العيون والإصغاء الاستماع أعلم أنه لا يجزي من العمل القول ولا من البذل العيدة ولا من التوقي التلاوم قال نافع خرجت مع ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحابه فأضعوا سفرة لهم فمر بهم راعي فقال عبد الله بن عمر يا راعي هل هم فأصب من هذه السفرة؟ فقال إني صائم. فقال عبد الله في مثل هذا اليوم الشديد حرة وأنت بين هذه الشعاب في أثار هذه الغنم وبين هذه الجبال ترعى هذه الغنم وأنت صائم. فقال الراعي وبعد ايام الخالية. فعجب بن عمر وقال هل لك ان تبيع نشطا من غنمك نج نطعمك من لحمها ما تفتر عليه ونوطيك ثمنها قال إنها ليست لي إنها لمولاي. قال فما عصيت أن يقول مولاك إن قلت أكلها الذئب فما الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول فأين الله قال فلم يزل ابن عمر يقول قال الراعي فأين الله فما عدا أن قدم المدينة فبعث إلى سيد الراعي فاشترى منه الراعي والغنم فاعتق الراعي ووهب له الغنم ودعا قوم رجلا إلى طعام في يوم قائض شديد حر فقال إني صائم فقالوا أفي مثل هذا اليوم قال أفأغبن ايامي ونزل روح من زنباع منزلا بين مكة والمدينة في يوم صائف وقرب غداءه فانحط راع من جبر فقال يا راعي هم إلى الغداء؟ قال اني صائم قال له روح بن زنباع أول تصوم في هذا الحر شديد قال الراعي أفأدع ايامي تذهب باطلا فانشا روح يقول لقد ظننت بأيامك يا راعي اتجاد جاد بها روح بن زنباعي ودعا قوم رجلا إلى طعام فقال إني صائم فقالوا أفطر وصم غدا قال ومن لي بأن أعيش إلى غد فرغي أن الحسن رأى رجل متعبدا فقال يا عبد الله ما يمنعك من مجالسة الناس قال ما شغلني عن الناس قال فما منعك أن تأتي الحسن فقال ما أشغلني عن الحسن قال فما الذي أشغلك عن الحسن قال إني امسي وأصبح بين ذنب ونعمة فرأيت أن أشغل نفسي بالاستغفار للذنب والشكر لله تعالى على النعمة فقال أنت عندي أفقه من الحسن قال بعض العلماء حارثا على شكر الله جل وعلا فقال إخواني شكر الله على ما أنعم عليكم به من الألسن بكثرة التلاوة لكتاب الله وذكره فإن فرطتم في ذلك فاستحيوا من الله أن تخوضوا بالألسن في فنون الآثان فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصيد والسنتهم فرجل العقب مستقيم لا يستخدم لسانه إلا في الحق والخير من ذكر الله والثناء عليه والتنهوة كتابه الكريم والنصح لله ولرسوله وللمؤمنين ولأئمة المسلمين وعامتهم واجتنب الكذب والافتراء والغيبة والنميمة واجتنب القبيح وتقبيح الحصن والتملق ونفاق والرياء قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كل هذه من أفاة اللسان أنا اشكر الله على ما انعم به عليكم من الأبصار بالنظر الى الحق بالاعتبار شكرا له بعد رغبت عن ذلك فراقب الله ان تنظروا بالأبصار الى الحرام فتغضب الله بنعمه كفي الكثير من الناس فاتقوا الله عباد الله ألا فراقبوه واشكروه على ما انعم به عليكم من السمع بالاستماع الى القرآن الكريم وكلام سيد المرسلين والمواعظ الحسنة فإن ضيعتم ذلك وفرطتم فيه فاستحيوا من الله أن تنصتوا بأسمعكم إلى الهوى والملاهي والأغاني وجميع المنكرات فإنكم عن جميع ذلك مسؤولون واشكروا الله على ما أنعم به عليكم من الأياد ببسطها إلى الخيرات فإن قصرتم عن ذلك فاستحيوا أن تبسطوها إلى الظلم والأذى كفعل كثير من الناس فإن الظلم ظلمات يوم القيامة قال جل وعلا وتقدس ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتدوا اليهم طرفهم وافئدتهم هواء ألا فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما أنعم به عليكم من الأرجل باستعي بها إلى الطاعات فإن قصرتم في ذلك فراقبوا الله ولا تسعوا بها إلى الآثام فرجل المستقيم لا يستخدم سمعه وبصره وجميع حواسه ومشاعره إلا فيما حل الله له وقد جمع الله كثيرا من صفات المؤمنين المستقيمين وعبدهم مفلحين مستحقين للخلود في جنات النعيم في قوله عز وجل قد افلح المؤمنون الى قوله هم فيها خالدون قال جل وعلا وتقدس يوم عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون فكيف بك والاكمال في الاقدام والاغلال في الأعناق قال جل وعلا اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجدون الا فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما انعم به عليكم من الاقوات فلا تقوا بها على معاصي الله الا يا عباد الله فاتقوا الله على ما انعم به عليكم من اللباس وذلك بان تبلوه في رضا الله فان قصرتم عن ذلك فاستحيوا أن تبلوا لباسكم فيما يكره الله الا فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما وهبكم من الأموال وذلك بأن تبلوها في سبيل الله فإن بخلتم عن ذلك فاستحيوا من الله أن تنفقوا ما وهبكم من البال في معاصيه واشكروا الله على نعمته العظمى وهو ما أنعم به عليكم من الإيمان به وبكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر واشكروه على ما أنعم به عليكم من العقل بالتفكير والتدبر واعتقاد حسن النية والاعتبار فشدة الخوف والحزن وسلامة الصدر العامة أشكر الله على ما ألعم به عليكم بدل عقل بأن تعظم الله عز وجل تجلوه وتستحيوا منه وتهابوه وتتقوه وتطيعوه على حسب ما عقلتم من عظمته وكبريائه وعظيم قدره سبحانه وتعالى فإن قصرتم في ذلك فراقبوا الله تعالى ولا تكونوا كالذين لا يعظمونه ولا يجلونه ولا يهابونه ولا يستحيون منه ولا يتقونه ولا يطيعونه ولا يقدرونه حق قدره بل يستهينون بكثير من أمره فاتقوا الله عباد الله أن تعودوا بعد العلم جهالا وبعد المعرفة والفهم طلالا ويعود العقل والعلم عليكم وبالا وهب الله لنا ولكم القيام بطاعته وأفقنا واياكم شكر نعمه وحسن عبادته إنه جواد كريم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 كتاب إرشاد العباد لاستعداد اليوم المعاد للشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطية المجلس والثالث عشر موعظة إن العجب كل العجب من إنسان عاقل أخبر أنه سيسلك طريقا شائكا وعرا مليئا بالمخاوف والمزعجات والمهالك وأن عليه أن يتصور هذه المخاوف والمخاطر والمهالك وتصور آثارها على مستقبله الأبدي والذي أخبره أصدق القائلين واوفى الواعدين الذي أحاط بكل شيء علما ومع ذلك تراه غافلا لاهتمام له بذلك منصرفا عن الابتعاد عن هذه المهالك والمزلات الفظيعه ومشتغلا بالدنايا والأمور التافهة من شؤون الدنيا الملعونة الملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وما أصيب الإنسان بمرض أشد من الغفلة الذي ربما تحول إلى جمود وخسوة ثم إلى لاجاج وعناد ثم إلى كفر وجهود نسأل الله تعالى العافية ومن أكبر الأدلة على حموق الإنسان وغباوته وجهله أنه يكد ويشقى من أجل مستقبل مهما طال فلن يجاوز الثمانين غالبا وإن جاوز فاوك المعدوم ومع هذا فيهمل إهمالا كليا أو جزئيا العمل من أجل مستقبل لا نهايه له مستقبل الأبد مستقبل الخلود فالها من خسارة الله عوض لها ولا جبر منها ولا أمل في تلافيها فيا ايها الغافل انتبه واستعد لما أمامك وتصوره تصورا صحيحا يظهر أثره في جدك واجتهادك في ما يقربك إلى الله لا يفاجئك الأمر وأنت غافل فيفوتك الزمن الإمكان وتندم وتحسر قال تعالى وتقدس أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقال جل وعلا اقدر بلين الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وقال تعالى هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وقال تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين الآيات إن الذين غمر الإيمان قلوبهم واستحوذت معرفتهم على مشاعرهم ووجدانهم هم الذين ايقنوا بلقاء ربهم وسمع الحكم منه في مصائرهم أولئهم الذين تتجافى جنوبهم عند المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم الله ينفقون الذين قال الله تعالى مخبرا عنهم الذين آتينهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتل عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئة ومما رزقناهم ينفقون الذين هم من خشيه ربهم مشفقون إلى قوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الآية الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الآيتين الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الآيات هؤلاء هم الذين راعوا الدين حرمته واحترموا آد وكرامتهم ووفقهم الله جل وعلا فبنوا لأنفسهم صلوح المرد الخالدي والعز الباقي والسعادة الأبدية ولا يبعد أن يكون من هؤلاء المذكورين الموصوفين بالصفات الحميدة القائل لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالصيوف ومنهم البكين حضرت الوفاة القائل إني لا أم إني لم أبكي جزعا من الموت حرصا على الدنيا ولكن أبكي على عدم قضاء وطري من طاعة ربي وقيام الليل أيام الشتاء ومنهم الباكي عندما تفوته تكبيرة الإحرام مع الجماعة ومنهم الذي يمغض إذا فاتته الصلاة مع الجماعة ومنهم القائل لم أصل الفريضة منفردا إلا مرتين وكأن لم أصلهما بعدنه قارب تسعين سنة ومنهم من لم تفوت صلاة الجماعة أربعين سنة إلا مرة واحدة حينما تتولدته اشتغل بتجهيزها والخائل حينما قال له رجل أراك تغفر من حمد الله وشكره مع أنه ابتلاك ببلاء مبتلى أحدا بمثله الجذام في أطرافك وتمزقت الثياب على جسدك ولا زوجة لك ولا ولد ولا دار ولا أهل فما شأنك فقال المبتلى حمدت الله ربي إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيفي فيذكره لساني كل وقت ويعرفه فؤادي باللطيف كان بعض الموفقين المحاسبين لأنفسهم يكتبوا صلوات الخمس في قرطاس ويدعو بين كل صلتين بياضا وكل ارتكب خطيئة من كلمة غيبة أو استهزاء أو كذب كذبة أو تكلم في ما لا يعنيه أو نظر إلى ما يحل نظره إليه أو استمع إلى ما لا يحل الاستماع إليه او اكل مشتبها او مشى الى ما لا يحل او مد يده الى ما لا يجوز مدها اليه ذكره في هذا البيض ليعتبر ذنوبه ويحصيها حسب قدرته لتضيق المحاسبة مجاري الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ومقام محاسبة النفس يقلل الكلام فيما لا يعني ويحمل الانسان على تقليل الذنوب وعلى الاكثار من الطاعات لمقابلة ما صدر منه ولكن هذا الطراز يعز وجوده في زماننا هذا نقل عن أمير المؤمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فالمحاسبة تكون بضبط الحواس ورعاية الأوقات وإثار المهمات وحفظ الأنفاس والحرص على أداء العبادات كاملة وبالأخص الصلاة فيكملها بشروطها المذكورة وأركانها وواجباتها وسننها بخشوع وخضوع وطمارينة وسكون والعبد يحتاج إلى السنن للرواتب لتكميل الفرائض ويحتاج إلى النوافل لتكميل السنن ويحتاج إلى الآداب لتكميل النوافل ومن الآداب ترك ما يشغل عن الآخرة قال بعضهم إن الرجل لا يشيب عارضه في الإسلام وما أكمل لله صلاة وكيف ذاك قال الله يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله فيها رؤي عن بعض اهل العلم في قول الله جل جلاله وقوموا لله قاندين قال القنوت الخشوع في الركوع والسجود وغض البصر وقفض الجناح من رهبة الله عز وجل وكان العلماء اذا قام أحدهم للصلاة هاب أن يلتفت أو يعبث أو يحدث نفسه بشيء من شؤون الدنيا إلا ناسيا وبلغنا عن بعض أهل العلم أنه قال ركعتان خفيفتان مقتصدتان في تفكر وتدبر وتفهم لما يقوله ويفعله خير من قيام ليلة والقلب ساهن في أودية الدنيا فالواجب على الإنسان إذا كان في الصلاة أن يجعلها همه ويقبل عليها مفرغا قلبه وفكره من كل ما يشتته ليؤديها كاملة مكملة فإنه ليس له منها إلا ما عقل منها من معاني الفاتحة وما يقرأ من القرآن ومعاني الركوع والسجود والقيام بين يدي الله ومعاني العبودية والملاجاة ومعاني التحيات والتكبيرات فكم بين رجلين أحدهما قد أشعر قلبه عظمة خالقه الذي هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت له عنقه واستحيا من ربه أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه وآخر قد انصرف قلبه إلى الدنيا يفكر فيها ملتفتا يمينا وشمالا ولا يفهم ما به لأن قلبه ليس حاضرا معه فبين صلاتيهما كما قال بعض أهل العلم إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض وذلك أن أحدهما مقبل على الله عز وجل بقلبه والآخر ساه غافل يفكر في البيوع والخصومات والأماني والخسارات قد ذهب قلبه كل مذهب في أودية الدنيا وروي أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي في نخل الله فشغل بالنظر إلى النخل فسفى في صلاته فاستعظم ذلك وقال أصابني في مالي فتنة فجعل النخيل في الأرض صدقة في سبيل الله فبلغ ثمن النخيل خمسين الفا فلو أن الواحد منا إذا فاتته الصلاة مع الجماعة تصدق في عشرة فقط لما فاتتنا الصلاة مع الجماعة إلا نادرا ورأيت ما يسرك من المحافظة على الصلاة وكثرة الجماعة وهذا علاج من أحسن العلاجات وينبغي استعماله عندما يصدر كذب أو غيبة أو نظر محرم أو سماع محرم أو نحو ذلك مما يقوله الإنسان أو يفعله عمدا أو سهوى ليتأدب ويستقيم ويقتدى به والله الموفق نصيحة يسمو قدر الإنسان وتعلو درجته ومنزلته عند الله جل وعلا وعند خلقه بقدر ما يكون له من استقامة وطهارة قلب وسلامة صدر وحب للخير لجميع المسلمين وبعد عن الشر والأذى وتضحيه بالنفس والمال في سبيل الله وما يقرب إلى الله وقد امتدح الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام على ما وهبه له من سلامة قلب وعزة نفس وصدق عزيمة وقوة إيمان قال تعالى لما ذكر نوح عليه السلام وأثنى عليه أعقبه بذكر الخليل فقال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم ومن دعاء ابراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وسلامة القلب خلوصه من الشرك وقيل هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن لان قلب الكافر والمنافق مريض وقيل هو القلب السالم من البدعه المطمئن الى السنه انتهى قلت والتي أرى أن السلامة الكاملة للقلب هي خلوصه من الشرك والشك والنفاق والرياء وخلوه من الكبر والحقد والحسد والعجب والمكر السيء والغل والخيلاء ونقاؤه من الأمراض التي تكدر الصف وتشدت الشمل وتخل بالأمن وتقطع الروابط والصلات بين المسلمين وتورث الضغائن والأحقاد وتولد العداوة والبغضاء بين المؤمنين كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أسألك قلبا سليما فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وخشيته وخشيه ما يباعد عنه وقد اكتفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذكر سلامة القلب لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله كما في الحديث وإذا فسد فسد الجسد كله ولأن القلوب إذا سلمت سلمت الجوارح اليد واللسان من الاذى والشرور وسلمت أموال الناس وأرواحهم وأعراضهم وقلت الشرور والجرائم والآثام قيل إن لقمان كان عبدا حبشيا فدفع إليه سيده شاة وقال اذبحها واتني بأطيب مضغتين منها فأتاه بالقلب واللسان ثم بعد أيام أتاه بشاة أخرى وقال له اذبحها واتني بأخبث, بأخبث مضغتين منها فأتاه بالقلب واللسان فسأله سيده عن ذلك فقال هما أطيب شيء إذا طاب وأخبث شيء إذا خبثا وذكر العلماء أن صلاح القلب في قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فيه وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي تقليل الأكل وفي قيام الليل وإحيائه بالعبادة وفي التضرع عند السحر وفي مجالسة الصالحين وفي الصمت عما لا يعني وفي العزلة عن أهل الجهل والسفه ومن فرطت أعمارهم وفي ترك الخوض مع الناس فيما لا يعني وفي أكل الحلال وأكل الحلال هو رأسها فإنه ينور القلب ويصلحه فتزكو بذلك الجوارح وتدرأ المفاسد وتكثر المصالح فأكل الحرام والمشتبه يصد القلب ويظلمه ويقسيه وهو من موانع قبول الدعاء وقد قيل يخاف على اكل الحرام والشبهة أن لا يقبل له عمل ولا يرفع له دعاء لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين واكل الحرام المسترسل مع المشتبهات ليس بمتق على الإطلاق روي عن بعض أهل العلم أن الشيطان يقول خصلة من ابن آدم أريدها ثم أخلي بينه وبين ما يريد من العبادة أجعل كسبه من غير حل إن تزوج تزوج من حرام وإن أفطر أفطر على حرام وإن حج حج من حرام انتهى فالحذر الحذر من الحرام في طلب القوت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 ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب دعوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب دعوة والذي نفس محمد بيده إن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به طبرني في الصغير وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درخم من حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه قال ثم أدخل أصبعي في أذنيه ثم قال صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول رواه أحمد وروى أبو داود في المراسيل عن القاسم بن مخيمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتسب مالا من إثم فوصل به رحمة أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله جميعا فقذف به في جهنم وروي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في عارها وإثمها رواه البيهقي اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك والله اعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم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 قال الله جل وعلا وتقدس واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال عز من قائل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال جل وعلا يا أيها الذين امنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقال تبارك وتعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وقال جل وعلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال وحزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة رواه ابن حبان في صحيحه وقال إذا قشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة البالية ورقها وقال الحسن رضي الله عنه إن الرجل لا يذنب فما ينساه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 ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته رواه مسلم وعنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها ثم قال أتدرون ما أخبارها قال الله ورسوله اعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو امه بما عمل على ظهرها تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن ادم هل رايت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه فيصبغ صبغه في الجنه فيقول يا ابن ادم فيقال يا ابن ادم هل رايت بؤسا قط هل مر بك شده قط فيقول والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط وعنه رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا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 وعن أبي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمه وفضل رواه مسلم فيعباد الله من خاف الله جل وعلا في دنياه أمنه الله في أخرى ولو آمن الإنسان حقا بالله الواحد الأحد الفرد الصمد وجزم يقينا بما بعد الحياة من الجنة والنار وما أعد الله لأهلهما إجمالا وتفصيلا ولو خاف وعيد الله كما يخاف وعيد أحد الأشرار لما اجترأ يوما أن يتخطى شريعة الله أو ينتهك محارم الله التي حذره من تخطيها بقوله عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نهرا خالدا فيها وله عذاب مهين وقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فاتق الله أيها المسلم وعظ نفسك في كل وقت بما بعده من الشدائد والكروب والعقبات وحاسب نفسك على كل ما تقترفه وتفعله من السيئات واتخذ من تقوى الله سترا يقيك من غضب الله وعذابه فما أسعد من جعل التقوى رأس ماله وما أرشد من راقب الله في جميع أحواله فيا ويحمل نسي الآخرة وأجهد نفسه في طلب الدنيا وكان بها جل اشتغاله أما وعظه من رحل من أعمامه وأخواله فالعجب ممن أفصحت له العبر وليس عنده سمع ولا بصر أيبكي فاقد الإلف وينسى نفسه. أين مضى رفقاؤنا أين ذهب معارفنا واصدقاؤنا هذه دورهم فيها سواهم وهذا محبهم قد نسيهم وجفاهم فتفكروا اخواني في الراحلين، واعتبروا بالسالفين، وتأملوا في البصائر حال الدفين، وتأهبوا فأنتم في أثر الماضين، فيا مطلقا أذكر قيودهم، ويا متحركا قد عرفت همودهم، فخلص نفسك من أثي الذنوب، وتأهب لخلاصك فإنك مطلوب. وتذكر بقلبك يوم تقلب القلوب واحذر حسرات الموت عند انقضاء المدة واحذر تسويف الذين ذهبوا وما أهبوا فكأن بك أيها الغافل في لهوه ولعبه الرافل في أثواب غيه وطربه الساعي في معصية ربه وغضبه فلم يشعر إلا وقد نزل به من الموت أسباب عطبه فدبت الأمراض في جسده وأودل من لذيذ العيش بمر السقم ونكده وانتزعته المنون من ماله وأهله وولده فزود من ماله كفنا واعترض عن القصور محلة الأموات وطنا يتمنى الرجعة إلى الدنيا ليجتهد في الأعمال الصالحات فيقال له أهيهات أهيهات حيل بينك وبين الأعمال النافعات ألم يأتيك خبر هذا المصير ألم تسمع قول أصدق القائلين أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فاحذر أن تكون ممن يتمنون الرجعة فلا يقدرون ولا يجابون قال بعضهم صرفت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المتاعب إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعمل وراطرا بجزل المواهب مقيلي إذا زلت بي النعل عاثرا وأسمح غفار وأكرم واهبي فما زال يوليني الجميل تلطفا ويدفع عني في صدور النوائب، ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا ويحميني وبي المكاسب إذا أغلق الاملاك دوني قصورهم ونهنها عن غيشانهم زجر حاجبي فزعت إلى باب المهأيمن طارقا مدلا انادي باسمه غير هائب فلم الف حجابا ولم أخش منعةا ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياه به سأسأله ما شئت إن يمينه تسح دفاقا باللهى والرغائب فحسبي يا ربي في الهزاهز ملجأا وحرزا إذا خيفت سهام النوائب اللهم هب لنا ما هو لعبادك الاخيار وعظمنا في سلك المقربين والأبرار واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وغفر لنا ولوالدين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين فصل قال الله سبحانه عز من قائل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجر قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء جلها وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا الآية فالعاقل من يأخذ أهمته للمستقبل فتهيئ للأمر قبل وقوعه قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فلا بد للإنسان من نظر إلى الماضي بعين الاعتبار والاستفادة والمحاسبة ولا بد له من نظر إلى المستقبل لإعداد العدة وتهيئة الزاد ولا بد من توجيه اهتمامه إلى الحاضر إلى الساعة التي هو فيها ليغتنمها قبل أن تفلت وتضيع مع ما فرط وضاع دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فساعات العمر ثلاث ساعة مضت وساعة مستقبلة لا يدري يعيش إليها أم لا ولا يدري ما يقضي له فيها وساعة راهنة ينبغي أن يجيد نفسه في تعبئتها في الطاعة في الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإن لم تأتي الساعة الثانية لما تحصر على فوات هذه الساعة وإن أدت الساعة استوفى حقه منها وليحذر طول الأمل بل يجعل نفسه بنوقته وقته كأنه في آخر أنفاسه ويحرص وجوده على أن يكون على حالة لا يكره أن يدركه الموت وهو عليها وليجعل ما رواه أبو ذر النصب من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن ضاعنا إلا في ثلاث تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير حرام وليحذر الآفات القاتلة وليحذر الآفات القاتلة للوقت ومن أعظم الآفات الغفلة ويمرض يصيب عقل الإنسان بحيث يفقد الحس الواعي بالأحداث واختلاف الليل والنهار ويفقد الانتباه ليقض إلى معاني الأشياء وعواقب الأمور وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من الغفلة أشد التحذير ومين عاقبة الذين غفلوا عن الله وآياته فقال رسوله صلى الله عليه وسلم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهد من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقال تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا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 وقال فانتقمنا منهم فأغلقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وقال ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار الايات فعلى الحبيب العاقل اللبيب ان يحذر كل الحذر عن مقاربه الغافلين لأن يصيبه هذا المرض الفتاك والآفة الثانية وهي أيضا من أعظم الآفات ومن أشدها خطرا على قتل الوقت آفة التسويف والتأخير حتى ربما صارت كلمة سوف شعارا له وطابعا لسلوكه قل البعض العقلا يوصنا فقال احذروا السوف فمن حق يومك عليك فمن حق يومك عليك أن تعبره بطاعة الله وذلك بالنافع من العلم والصالح من العمل قال الحسن البصري إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم وإن لم يكن لك لم تندم على ما فردت في اليوم وكتب بعضهم إلى أخي له إياك وتأمير على نفسك وإمكانه من قلبك فإنه محل الكلال وموئل التلف وبه تنقطع الآمال وفيه تنقطع الآجال خبادر يا أخي فإنه مبادر بك وأسرع فإنه مسرع بك وجد فإن الأمر جد وتيقظ من رقدتك وانتبه من غفلتك وتذكر ما أسلفت وقصرت وفردت وجنيت وعملت فإنه مثبت المحصى فكأنك بالأمر قد بغتك فاختبت بما قدمت أو ندمت على ما فردت ثم أعلم أن في التسويف وتأخير الواجب آفات منها أنك لا تضمن أن تعيش الغد ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الحوادث برغم تقدم الطب وتوفر النعم وتقدم العلم ولكن لا يمنع ذلك الموت بسبب الحوادث التي لا تحصى كل يوم من أسباب أدوات الحضارة السيارات والطائرات والآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والقز والنفط وغيرها بل العلم هو الذي نشأت عن هذه الأسباب بإذن الله حيث كان الإنسان قبل حصول هذه في أمان منها ثانيا إنك إن بقيت إلى الغد لا تأمل من المعوقات مرض طارئ أو شغل عارض أو بلاء نازل فلهذا ينبغي بغل العقل الحازم بأن يبادر إلى اغتنام الفرص وفعل الخيرات وأداء الواجبات وكان العجز أن تؤخر وتؤجل حتى تفوتك الفرصة وتشكو من الغصة وقد قيل ولا تؤخر إذا ما حاجة عرضت فهم يقولون للتأخير يا آفات وقيل عليك بأمر اليوم لا تنتظر غدا فمن لغد من حالث بكفيله وقال آخر ولا أؤخر شغل اليوم عن كسل إلى غد إن يوم العاجزين غدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اغتانم خمسا قبل خمس حياتك قبل هموتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك قال أحد العلماء لبعض الشباب عمل قبل أن لا تستطيع أن تعمل فأنا أبغي أن أعمل اليوم فلا أستطيع وكانت حفصة بنت سيرين تقول يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب ثالثا أن لكل يوم عمل ولكل وقت واجباته فليس وقت فارغ من العمل ولما قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله وقد بدا عليه الإرهاق والتعب من كثرة العمل أخر هذا إلى الغد فقال أعياني عمل يوم واحد فكيف إذا اجتمع علي عمل يومين وقال آخر حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها اذ ما من وقت إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد فكيف تقضي حق غيره وأنت لم تقضي حق الله رابعا تأخير الطاعات والتسويف في فعل الخيرات يجعل النفس تعتاد تركها والعادة إذا رسخت أصبحت طبيعية يصعب قلعها حتى إن الإنسان يقلع بوجوب المبادرة إلى الطاعات وعمل الصالحات لكنه لا تساعده الإرادة بل يجد كسلا وتثاقلا عن العمل وإرادة عنه ومثل هذا يوجد في التسويف في التوبة من المعاصي. فإن النفس إذا اعترت ارتكاب المعاصي يعصر منعها منها ففي كل يوم تزداد حبا لها وتزداد ضخامة وتزداد ضخامة معصية ويكثر أثرها في القلب حتى يعمه غلامها فلا ينفذ إليه الهدى وانظر إلى الغيبة والكذب والرياء ونعوها كيف يعرض المرء عن قهر نفسه عنها وفي الحديث الذي رواه الترمذي إن المؤمن إذا اذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صوق لقلبه فإن زاد زادت حتى تعلق قلبه وذاك الران الذي ذكره الله في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون اللهم أفضل لنا وارحمنا وآفقنا للعمل بطاعتك وأصله لنا شأننا كله وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجينا من النار وصلى الله عليه محمد وآله وصحبه أجمعين فوائد متنوعة اعلم أن الدين شطران أحدهما ترك المناهي والآخر فعل الطاعات وترك المناهي هو الأشد فإن الطاعات يقدر عليها كل أحد فترك الشهوات لا يقدر عليها إلا الصديقون ولذلك المهجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من نفسه وهو وعلم أنك إنما تعصر لها بجوارحك وإنما هي نعمة من الله عليك وأمانة عندك فاستعانتك بنعمة الله على معصيته كفر للنعمه وخيانة في أمانة أو دعك الله إياها فعضاؤك تحت رعايتك فانظر كيف ترعاها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وعضاؤك ستشهد عليك يوم القيامة ثم أعلم أن من أمهات المعاملة ما يليه الأول معاملة الله تبارك وتعالى وهي بالتجاه إليه ورؤية أدلا سواء يكون العمل كله خالصا له ولا الطريقة ولا الاعتراف بالعجز عن بلوغ أديء ما يستحقه جل وعلا وتقدس وليحذر العبد أن يفقده الله حيث أمره أو يراه حيث لها وليثق به غاية الثقة لا بغيره فمن عامره جل وعلا رابح وأفلح ورشد وأصلح أثانية معاملة النفس الأمارة بالسوء وذلك بمنعها عن هواها قال الله جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الموى وإذ لالها ورد جباحها بالطاعة وكسرها فإنها في الحقيقة أكبر الأعداء ذلك بأن ينظر في القلب فيطهره من الأخلاق المذمومة كالرياء والكبر والحسد والعجبة والبخل والحرص والطمع والمكر والخديعة والغش وحب الثناء والولوع بالشهوات ومحبة الدنيا والغفلة على الآخر وغير ذلك من الغرائز المذمومة وبأن يغرس فيه الإخلاص والتواضع والنصيحة والشفقة وحسن الخلق واتهاون بالذم لأن الذي يذمك يؤدي لك الحسنات فلا ينبغي لك أن تأنف من المذمة بل افرح بها إنما يأنف منها الرجل المتكابر المتعظم في نفسه الجاهل بأسوائه وإنما مثله كمثل الكناس للقاذرات إذا قيل إنك متلطخ بالنجاسة فاغسلها فاستعظم ما قيل له واشمأز وألف منه وغضب عن القائل المتلوث بالذنوب والأخلاق الفاسدة أكثر وأسوأ حال من الكناس المتلطخ بالنجاسة فلماذا يغضب وقد استوجب الذم سراً وجهرا وهو أخسر منه لو تفكر وأبصر وعقل وفهم ومما ينبغي الاعتناء بها اعتماد الشكر والسخاء ومحبة الاخره وما يقرب إليها من الأقوال والأعمال والاعراض على الدنيا وشهواتها المحرمة بكل حال ويسعى في طلب الحلال ما أمكنه إلى غير ذلك من الأخلاق المحمودة ثم ليطهر لساره من الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وسائر فضلات الألسنة ثم يطهر يده وبطنه وفرجه وسمعه وبصره وسائر جوارحه وينظر في حل مطعمه وملبسه وسائر تصرفه ولا يطيع نفسه في شيء من هواها إلا اللهم أن يخشى النفور الكلي فإنه يرفه عليها بشيء من المباحات بعد استحضار النية الحسنه والإقلال ما أمكن ويبهي نفسه على الاتيان بالطاعة واجتناب المعصية ما امكن. هذا وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وآل وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 علم الأخلاق هو علم بأصول يعرف بها أنواع الفضائل وكيفية اكتسابها وأنواع الرذائل وكيفية اجتنابها وفائدة علم الأخلاق تخلق الإنسان بالأخلاق المحمودة وتجنبه الأخلاق المذومة كما قيل من مكارم الأخلاق قل متخلقا ليفوح مسك ثنائك العطير الشذي واصدق صديقك إن أردت صداقة وادفع عدوك بالتي فإذا الذي وروي أن لقمان الحكيم أوصى ولده بأربع حكم اختارها من حكمه فقال له تذكر اثنتين وانسى اثنتين فأملتان أوصاه بتذكرهما فالذنب والموت وعملتان أوصاه بنسيانهما في احساره للناس وإساءة الناس عليه وقد نظمها بعضهم فقال إذا شئت أن تحيا ودينك سالم وعقلك منفور يزيد ويكمل فكن معرضا عن كل بر صنعته مع الناس والسوء الذي بك يعمل وكن ذاكرا للذنب والموت دعملا بما اختار لقمان الحكيم المفضل. الثالثة معاملة الشيطان وذلك بأن يبني ويعتقد أنه عدوه اللدود أن له العداوة ليلا ونهارا ترا وجهارا قال الله تعالى وتخدس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير وقال جل وعلا فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس الظالمين بدلا وقال سبحانه وتعالى ولا تتبع خطوات شيطان إنه لكم عدو مبين الرابع معاملة الدنيا ويكل ما لا نفع فيه في الآخرة فهو دنيوي وما فيه نفع فأخروي وإن كان من أعمال الدنيا ومعاملة الدنيا بأن يعرف العبد أنه لا راحة فيها فلا يطلبها ولا يتعلق قلبه بالتناعم والتنفه والرياسة فيها ليس له منها إلا الكفاية فلا يطرب منها إلا ما يطربه المسافر مما يبلغه منزله وهذا لا يتم إلا بالبناء على قرب الأجل وسرعة الموت فإنه من أطال الأمل أساء العمل الخامسة معاملة الخلق وقد عظمت البلوى بهم فإن لهم حقوقا ومنهم وبسببهم تنشو أكثر الشروط فليقوم العبد بحقوقهم ويسقط حقه ما أمكن وليبعد عنهم جهده إن صلحت له العزلة وإن لم تصلح فلا يجالس إلا من فيه خير فجليس الخير خير من الوحدة والوحدة خير من جليس السور ويحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه لحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها وتكون محبته في الله وبغضه في الله وموالاته ومعاداته كذلك ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على ما توجبه الشريعة بقدر طاقته ويملك نفسه عند الشهوة والغضب ولا يعجل في شيء من الأمور فيخطي فإن العجلة تكنى أم النبام ولا توانى فيبطل ولا يداهل على المعصية ولا يخل بالمدارات الجائزة عند خوف المضرة ولوحسي الظن بهم ما أمكانه وينظر إلى من فوقه في الدين فيقتاج به وإلى من دونه في الدنيا فيأمل من احتقار نعمة الله عليه ويكثر شكر الله تعالى على أن فضله على كثير من خلقه وبالجملة فما عرف رشده اتبعه وما عرف قبحه اجتنب وما التبس عليه توقف في الحكم وجتهد في الطلب معرفته ثم يعمل بمقتضاها وما تعارض فيه مرجح للفعل ومرجح للترك فليكن ميله إلى الترك كالكلام والصمت إلا أن يكون مرجح الفعل أقوى وللامور قرائن ودواعي ومرجحات احفظ لسانك من ثمانية الأولى الكذب في الجد والهزل. ولا تعود نفسك الكذبة، ولا تعود نفسك الكذبة ولا تعود نفسك الكذبة هزلا فيدعوك إلى الكذب في الجد. والكذب من أرد الرذائل إذا عرف به الشخص وشتهر عنه سقطت عدالته عن وإذا أردت أن تعرف قبح الكذب من نفسك فانظر إلى كذب غيرك، وإلى نفرة نفسك عنه واستحقارك لصاحبه واستقباحك لكذبه وكذلك ففعل في جميع عيوب نفسك فإنك لا تدري قبح عيوبك من نفسك بل من غيرك فما استقبحته من غيرك يستقبحه غيرك منك بلا شك فلا ترضى نفسك ذلك الثالث الخلف في الوعد فإياك أن تعد بشيء ولا تفي به بل ينبغي أن يكون الإحسان منك إلى الناس فعلا بلا قول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 وإذا خاصم فجر متفق عليه الثالث حفظ اللسان من الغيبة والغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه لو سمع ويدخل فيها التمثيليات ومحاكاة الهيئات الرابع المرأ والجدال ومناقشة الناس في الكلام لأن فيه إذاء للمخاطب وتجهيلا له وطعنا فيه وفيه ثناء على النفس وتزكية لها بمزيد الفطنة والعلم ثم هو أيضا مشوش للعيش فإنك لا تماري سفيها إلا يؤذيك ولا تماري حليما إلا يقليك ويحقد عليك ويسعى في أذيتك غالبا الخامس تزكية النفس قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى قال البعض الحكماء ما الصدق القبيح فقال ثناء المرء على نفسه فإياك أن تتعود ذلك وعلم أن ذلك ينقص قدرك حتى عند الناس فإذا أردت أن تعرف أن ثنائك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك فانظر إلى أقرانك وزملائك إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل والجاه والمال وكيف يستنكره قلبك عليهم ويستقله طبعك وكيف تذمهم عليه إذا فارقتهم فاعلم أنهم مثلك بالضبط بالكراهة والذم السادس اللعن فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه ولا تقطع على أحد من أهل القبلة بشرك أو نفاق أو كفر فإن المطالع على السرائر هو الله جل وعلا فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى السابع الدعاء على الخلق فاحفظ لسانك عن ذلك وإن ظلمك فكل أمره إلى الله تعالى واحتسب الأجر من الله الثامن المزاح والسخريه والاستهزاء بالناس فاحفظ لسانك منه في الجد والهزل فإنه يريق ماء الوجه ويسقط المهابة ويستجلب الوحش ويؤذي القلوب وهو مبدأ الشر واللجاج والغضب ومفتاح العداوة والتصارم والتداور ويغرس الحقد في القلوب فاحذر أن تمازحهم وإن مازحوك فلا تجبهم وعارض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وكن من الذين إذا مروا باللغو مروا كراما وعليك بالابتعاد عن من اتصفوا بهذه الصفات التي هي السخرية والمزح والاستهزاء ونحوها كالغيبة والكذب والنميمة والتجسس على المسلمين وهذه سجايا الأراضي والسفلي والأنذالي والساقطين والسخافين العقول والبعيدين عن الدين وتعاريمه. عفان الله وإياكم وجميع المسلمين. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآلِه وصحبه أجمعين. فصل في فوائد متنوعة. إليك بعض الآداب. لا تقم ما ليس لك به علم. ولا تنظر في عيد فيك ولا تكثر الالتفات ولا تقف على الجماعات وإذا جلست فلا تستوفز ولا تشبك أصابعك ولا تعبث بلحيتك وخاتمك ولا تخلل اسنانك تؤذي من حولك بما يفوح من فمك، ولا تدخل أصابعك في أنفك فتخرج الأوساخ ولا تكثر البصاق والتمطي والتثاؤب ولا تقلم أظفارك أمام الجلوس فكل هذه تكره ولا تنام عند الجلوس ولا تجلس عند النيان ولا تنم في سطح ما له حجاء، ولا تنم حول النار ولا بالطريق وحذر قتالات الأوقات التلفزيون والفيديو والمذيعة والكرة والجرائد والمجلات وليكن مجلسك هادئا وحديثك منتظمة مرتبة مفتتحا بذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين للناس ما يعود عليهم بالمنافع الأخراوية ويشغلهم بما هم محتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم وليكن مجلسك ما يخلو من الفوائد أو من تخفيف الشرور ودفعها بحسب القدرة ولا تلح في العاجات ولا تعلم أحدا من أهلك والدك فضلا عن غيرهم مقدار مالك فإنهم إن رأوه قليلا هنت عليهم وسقط من عيونهم وإن رأوه كثيرا لم تبلغ رضاهم فحذر أن تقسيمه عليهم وأن تحي فتندم كما ندم من فعل ذلك وجفهم من غير عنف ورجلهم من غير ضعف ولا تهازل اولادك ولا خدامك فيسقط قدرك عندهم وإذا خصمت فتوقر وتحفظ من جهلك وعجلتك فتفكر في حجتك ولا تكثر الاشاره بيدك ولا تكثر الالتفات إلى ورائك ولا تجثو على ركبتيك وإذا هدأ غضبك فتكلم خشة أن يفرط منك ما تندم عليه ولا في إمكانك استدراكه وإياك وصديق العافية فإنه عاد العداء ولا تجعل مالك أكرم من عرضك وإذا أردت معاملة أحد من الناس أو أردت مصاهرته فاسأل أولا عنه المعاملين له والجيران والقرابة أو من سافروا معه أجزهم بمصاحبة الكذاب، واجتنب مصاحبة الكذاب فانه مثل الشراب يلمع ولا ينفع. احرص على لا تعادي أحد من المسلمين، ولا تكون منك إساءة إلى من عاداك، وأضل بك بل ادفع بالذي هي أحسن كما أرسل الله إليه في القرآن وأحسن إليه، ولين له القول. فإن من أفضل أعمال العلماء ثلاثة أشياء. أن يبدل العدو صديقه والجاهل عالمه والفاجر بره قال الله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وأصغل للكلام الحسن ممن حدثك ولا تسأله ويعادته أسكت عن المضاحك والحكايات التي لا تعود عليك إلا بالضرر ولا تحدث عن حجابك بولدك وكلامك وتصنيفك وسائر ما يخصك. ولا تتصنع تصنع المرأة في ولا تتبذل تبذل العبد. ولا تسبل ثيابك. واحذر أن تحلق لحيتك أو توفر شاربك. ولا تشجع أحدا على ظلم. والق صديقك وعدوك بعين الرضا من غير مذلة ولا هيبة. وتوقر من غير كبر. وتواضع من غير مذلة. وكن في أمورك في أوساطها فكلا طرفي الأمور دميم قال الشاعر ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور دميم وقال آخر عليك بأوساط الأمور فإنها طريق إلى نهج الصراط قويم ولا تكو فيها مفرطا أو مفرجطا فإن كلا حال الأمور دميم أمسك المعروف عن ثلاثة عن اللئيم فإنه كالأرض السبخة لا تنبت وتغير الماء الحلو إلى المرارة وأمسك عن الفعش البذي بالقول والفعل فإنه يرى ما أعطيته خوفا من لسانه ويده وأمسك عن الأحمق وهو الجاهل فإنه لا يعرف قدر المعروف فلا قيمة له عنده من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب إذا رأيت الله سبحانه وتعالى يتابع النعم عليك وأنت تعصيه فعذر قال علي رضي الله عنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله يحافظ وشتم أحد العقلاء رجل فلم يغضب فقيل له لما لا تغضب فقال لا يخلو هذا الذي شتمني إما أن يكون صادقا فلا ينبغي لي أن أغضب عليه من أجل حق وإن كان كاذبا فالأحرى أني ما أغضب عليه إذ لم أكن على ما قال قال أحمد بن عاصم الأنطاكي إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ وعاد وصف الحق فيه, وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بعب الدنيا يحب التعظيم والرياسة ويكره لا أدري إذا سؤل وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا صريعا غدره إبليس قد صعد به إلى أعلى درجات العبادة وهو جاهل بأدناها فكيف بأعلاها وسائر ذلك من الرعاع همد وذئاب مختلسة وسباع ضارية وتعالب ضواري هذا وصف أهل زمانك من حملة العلم والقرآن ودعاة الحكمة وخرجه أبو العيم في الحلية أتى ملك إلى زاهد في الدنيا وقال له بلغني شدة زهدك فأتيتك فقال له ألا أدلك على من هو أزاد مني قال بلا. قال أنت لأني زهدت في الدنيا الفانية وزهدت أنت في الجنة الباقية وسئل من المبارك من الناس قال العلماء العاملون بعلمهم وسئل من الملوك وسئل من الملوك قال الزهات وسئل من السفلة قال المراؤون الذين يعيشون بدينهم كان أبو حزم يمر على الفاكهة بالسوق ويقول موعدك الجنة فلا يكلها وقال الخليفة هشام بن عبد الملك لسالم بن عبد الله بن عمر عند الكعبة سلي حاجتك فقال والله إني لا أستحي أن أسأل في بيته غيره فلما خرج من المسجد قال هشام الآن خرجت من بيت الله فاسألني فقال من حوائج الدنيا ام الآخرة قال من حوائج الدنيا فقال سالم ما سألتها ممن يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها سأل الإله إذا نابتك نائبة فهو الذي يرتجى من عنده الأمل فإن منحت فلا من ولا كدر وإن ردت فلا ذل ولا خجل سويل الشعبي عن مسألة فقال لا أدري فقيل فبأي شيء تأخذ رزق السلطان فقال لي لأقول لا أدري لما لا أدري وقيل أما تستحي من كثرة ما تقول لا أدري فقال لكن الملائكة المقربين لم يستحي وحين سئلوا عما لا يعلمون أن يقولوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كان عبد الله بن مبارك في غزوة فنزل عند نهر ونصب رمحه وربط فرسه وتوضأ وشرع يصلي فلما سلم وجد فرسه أنها انفلتت وأكلت من الزرع فقال أكلت فرسي حراما فلا ينبغي لي أن أغذو عليها فتركها لصاحب الزرع واشترى غيرها وغزا عليها وروي على عائشة رضي الله عنها قالت لم يمتلئ جوه النبي صلى الله عليه وسلم عن قط ولم يمث شكوى إلى أحد وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى وإن كان لا يظل جائعا يلتوي طول ليلته من الجوع فلا يمنعه صيام يومه ولو شاء سال ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها فأعطيه ولقد كنت أبكي له رحمة مما أرى وأمسح بيدي على بطنه مما به من الجوع وأقول نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك فيقول يا عائشة ما لي ولد اخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا فقدموا على ربهم فاكرم مآبهم واجزل ثوابهم فاجدوني استحي ان ترفات في معيشتي ان يقصر بغدا دونهم وما من شيء احب الي من اللحوق باخواني واخي الله قال فما قام بعد الا شهرا حتى توفي صلوات ربي وسلامه عليه أطعم أبو الدرداء ضيوفه ولما ناموا لم يكن عنده لحف تغطيهم فأتاه أحدهم فوجد أبو الدرداء وأهله بدون غطاء فسأله أين متاعكم فقال أبو الدرداء لنا دار هناك يريد الاخره نرسل إليها تباعا كل ما نحصل عليه ولو استبقينا في هذه الدار شيئا لا أرسلناه إليكم إن طريق إلى تلك الدار عقبة كؤود المخف فيها خير من المثقل فأردنا أن نخفف لعلنا نتجاوزها أرسل سليمان عبد الملك وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العالم صفوان وهو يصلي غلامه بخمسمائة دينار في كيس فقال له الغلام أنست صفوان قال بلى قال خذ هذا المال من الخليفة قال صفوان هذا المال ليس لي أنت مخطئ فاذهب وتثبت من الخليفة قال أمسك الكيس حتى أعود قال لا إن أمسكته فقد أخذته اذهب به معك فذهب الغلام وأخذ صفوان عليه وخرج من المسجد ولم يعود إلى المسجد حتى سفر الخليفة لله دره هذا من رقم واحد في الزهد قالوا تعطف قلوب الناس قلت لهم أدنى من الناس عطفا خالق الناس وكيف أبسط كفي للسؤال وقد قبضتها عن بني الدنيا على الياس تسليم أمري إلى الرحمن أمثل بي من استلام كف البرج والقاسي ذكر عن الإمام أحمد أنه سمع بحديث عند عالم في دمشق فسافر من بغداد إليه فلما وصل دمشق سأل أحمد عنه فدل عليها فلما قرو من بيته وجده خارجا من بيته يقود حماره وقد كان حمالا فرفض الحمار فرفض الحمار أن يمشي فحاول جره أو سوقه فأبى فجمع جبته ورفعها للحمار ليوهم الحمار أن فيها شعيرا أو نحوه فتبعه الحمار فتبين للإمام أحمد أن الجبة خالية ما فيها شيء فترك أحمد هذا العالم. ولم يسأله عن الحديث حيث تبين له كذبه على الحمار اللهم لبابك قصدنا وقبولك أردنا على رحمتك وفضلك وجودك اعتمدنا وإلى عزك استندنا وفي مرضاتك اجتهدنا وبهدايتك استرشدنا فلا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم إنا بك مستنصرون وبعزتك مستظهرون ولغناك مفتقرون ومن تقصيرنا مستعيذون ومن ذنوبنا مستغفرون ولشامل عفوك منتظرون وفي خفي الطافك مستبصرون ولعظيم انتقامك مستحضرون ولعميم صفحك مستشعرون ولغفرانك وعفوك ورحمتك منتظرون فاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 كتاب وإرشاد العباد للاستعداد اليوم المعاد لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى يقراه عليكم عمر البساطي المجلس السادس عشر فصل كتب المنصور إلى جعفر الصادق يقول له ألا تزورنا كما يزورنا الناس فأجابه ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه ولا عندك من الآخرة ما نرجوه منك ولا أنت بنعمة فنهنيك بها ولا في نقمة فنعزيك فكتب إليه المنصور تصحبنا لتنصحنا فقال من يطلب الدنيا لا ينصحك ومن يطلب الآخرة لا يصحبك شك عامل لعمر بن عبد العزيز كثرة العمل وأنه يسهر الليل لذلك فكتب عمر إليه يا أخي اذكر طول سهر أهل النار مع خلود الأبد وإياك أن ينصرف بك العمل عن الله فيكون آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك فلما قرأ الكتاب قدم على عمر وقال خلعت قلبي بكتابك لا أعود إلى ولاية حتى القى الله عز وجل مر أحد الناس بجماعة يترامون بالنبل ورجل جالس بعيدا عنهم فراد أن يكلمه فقال ذكر الله اشهى علي فقال له أنت وحدك في هذا فقال معي ربي جل وعلا وملكاي فقال له من سبق من هؤلاء فقال من غفر الله له ذنوبه فقال له أين الطريق فأشار بيده إلى السماء وقال ومشى وقال يا رب أكثر خلقك مشغول عنك قيل إنه مرض يعقوب بن ليث مرضا أعي الاطباء فاستنجد بسهل بن عبد الله الزاهد وقال له ادعو الله لي أن يشفيني فقال كيف يستجاب دعائي لك والمظلومون ما فرج عنهم فاطرق الأمير المظلومين فقال سهل اللهم كما أريته ذل المعصية فأره عز الطاعة وفرج عنه فقيل إنه عوفي بإذن الله فعرض على سهل مالا فرفضه وقال لا حاجة لي فيه وهذا من رقم واحد في الزهد حبس بعض الملوك شخصا ظلما بضع سنين فلما حضرت الوفاة المظلوم المسجون كتب رقعة وقال للسجان إذا أنا مت فأوصل هذه الرقعة إلى الملك فمات الرجل وإذا مكتوب في الرقعة أيها الغافل إن الخصم قد تقدم والمدعى عليه بالأثر والمنادي جبريل والقاضي الذي سيحكم بيننا لا يحتاج إلى بينه لأنه أحاط بكل شيء علما وهو أحكم الحاكمين واعدل العادلين من اعجب حالات الإنسان أنه يحسب لكل شيء حسابا ويستعد له يخشى الفقر فيدخر له المال ويخشى البرد فيستعد له والحر كذلك ويخشى الشيخوخة والكبر فيسعى في تحصيل الأولاد لعلهم يخدمونه عند العجز ويخلفونه في شؤونه الدنيوية والاخرويه وهكذا لكنه لا يدخل الموت الذي ربما فاجأه في حسابه فلا يستعد له مع أنه يشاهد الموت يذهبون ولا يعودون وهو مهدد بالموت في كل ساعة خصوصا في زمننا الذي كثرت فيه أسباب موت الفجأة نسأل الله أن يوقظ قلوبنا للاستعداد له قال علي رضي الله عنه أيها الناس اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن أضمرتم علم وبادر الموت الذي إن هربتم عنه أدرككم وإن قمتم أخذكم وإن نسيتموه ذكركم قال علي رضي الله عنه إذا كنت في إذبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى وقال آخر الدنيا كطريق فيه شوك مغطى بالتراب يدوسه من لا يعرف مسلكه فينخسه ويضره ويؤلمه ويقف عنه من استراب به فيسلم من شره وقال من مال إلى الدنيا تعجل التعب فيها وكان على يقين من فنائه وقال ما أغفل من تيقن بالرحيل عن الدنيا وهو منهمك مجتهد في عمارتها والجديد بالعاقل أن يجعل جل أوقاته للآخرة ولا ينس نصيبه من الدنيا فمن جعل همه كله للدنيا ضيع نفسه وفعل السبب لا ينافي التوكل قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. ففي الحديث دلالة على طلب الرزق الكفاف وعمارة الآخرة تفيد الراحة في الدنيا والنعيم في الآخرة عمارة الآخرة تفيد الراحة في الدنيا والنعيم في الآخرة وعمارة الدنيا تكسب التعب فيها والشقاء بعد مفارقتها والآخرة صبر قليل وشرور طويل. وقال آخر الموت راحة لمن كان عبد شهوته ومملوك هواه لأنه كلما طالت حياته كثرت سيئاته وانبثت في العالم جناياته. وقال الموت محمود على كل حال للبر والفاجر. فأما البر فيصل إلى ما قدم من صالح أعماله وجميع أفعاله. وأما الفاجر فيستريح العالم من فجوره وشروره ويقل تزيده من الاوزار وختاما فإن الإنسان عند موته ينكشف له الحجاب. فإن كان ممن رضي الله عنه ينكشف له من سعة رحمة الله وجلاله ما تكون الدنيا بالإضافة إليه كالسجن المضيق يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها ويوسع له قبره مد بصره وإن كان من أهل الشقائف يارى نفسه محفوفة بالمخاز والفضائه والأنكال ويضيق عليه قبره ويفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها نعوذ بالله من ذلك ولعجوا من غفلتنا وهذه العضائم بين أيدينا وعجوا من ذلك فرحنا بأموالنا وأهلنا وأولادنا وأصدقائنا مع العلم أننا سنفارق الجميع ولكننا في غفلة ولو لم يكن للعاقل هم ولا غم إلا التفكر والتأمل في خطر تلك الحالة وهول المطلع لكان كافيا في استغراق جميع العمر ولكن ما عرف قدر العمر عرف الدنيا حقيقة إلا أفراد من الآلاف الذين تمسكوا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين جعلوا الدنيا مطية للآخرة نسأل الله العظيم أن يوافقنا لسلوك طريقهم وأن يجزيهم عنا وعن جميع المسلمين خيرا اللهم طهر قلوبنا من النفاق والحسد والكبر والعجب والرياء واعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، وعفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام إن سيدا بنى دارا ووضع مأدبة وأرسل داعيها فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يطعم من المأدبة وسخط عليه السيد فالله السيد ومحمد الداعي والدار الاسلام والمأدبة الجنة الكلام أيسر الأعمال وأكثرها أهمية فكم من كلمة أتت بخير عظيم لا يقدر قدره إلا الله وكم من كلمة أزالت نعما ورؤوسا عن أعناقها عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكله بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه رواه مالك في الموطأ والترمذي الكلام ينقسم قسمين نافع وضار فالنافع مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبيان الحق والدفاع عنه والدعوة إلى الله وإرشاد الضال والتنبؤ على الخطر ونحو ذلك والكلام الضار مثل القذف ومثل البهتان وهو أن تجعل إنسان مسلم من صفة مذمومة هو خال منها ومن الكلام الضار الدفاع عن الباطل وعظم الكذب الكذب على الله وعلى رسوله ولا يجوز حتى على سائر الناس إلا ما استثني وذلك في الإصلاح بين الناس وفي الحرب وفي حديث الرجل مرأته وحديث المرأة زوجها، وما عدا ذلك فهو حرام بجميع أنواعه، ومنه دحض الحق وشهادة الزور، ويكون في السباب واللعان والبداءة والفحش، ومنه النفاق والرياء والسخرية بالمسلمين حتى المزاح والتمثيليات، ونعى ذلك. كان لأبي حنيفة دين على أحد الناس، ولما رأى المدين أبا حنيفة في الطريق فزع منه وهرب. فناداه ابو حنيفه وقال له انا سامحتك بالدين لانني روعتك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يروع مسلما رواه ابو داود اين الورعون؟ هل يوجد في زماننا منهم احد عتبت على عمرو فلما فقدته وجربت اقواما بكيت على عمري أكاس الناس رجل وفقه الله لطاعته فعمل بها ثم دل الناس عليها العارف لا يفطر عن ذكر الله لأن الله يقول فاذكروني أذكركم ولا يمل من أداء حقوق الله ولا ينس بغيره من علم أن الله أرحم به من نفسه وأنصح له منها وأعلم بمصالحه وأن كل ما من الله نعم فقد شكر الله من عرف الله حقيقة صفى له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وانس بالله تعالى ومن عرف الله حق المعرفة أحبه لأن مصدر الخير والنعمة منه جل وعلا يعطي الإنسان كل ما يريد وفوق ما يريد إذا شاء قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم فهو أكرم الأكرمين وأجود الاجودين أحب المحبون ربهم حبا شعروا معه أن الله معهم يراهم دائما فتادبوا أدبا أصبحوا معه لا يقولون إلا أحسن القول ولا يعملون إلا أحسن العمل لأنهم متيقنون أن الله معهم بعلمه واحاطته واطلاعه أينما كانوا واستحيوا من الله حق الحياة وخافوا غضبه وإعراضه عنهم فاستقاموا كما أمروا قال بعضهم علامة محبة الله إثار طاعته ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم وقال آخر أحببت الله حبا سهل علي كل مصيبة ورضاني في كل قضية فما أبالي مع حبي إياه ما أصبحت عليه وما أمسيت وأنت الذي لو بيع بالروح وده ومالي سوى روحي تقدمت أشتريه ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده ويؤدي فرائضه وقال آخر إن الله سبحانه خبى أربعا في أربع رضاه في طاعته فلا تحقر منها شيئا فلعل رضاه فيه وخبأ غضبه في معصيته فلا تحقض منها شيئا فلعل غضبه فيه وخبأ ولايته في عباده فلا تحقر منهم أحدا فلعله ولي لله وخبأ إجابته في دعائه فلا تترك الدعاء فربما كانت الإجابة فيه الصالحون يبنون أنفسهم والمصلحون يبنون الجماعات إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة ما فل قوم حتى ضعفوا وما ضعفوا حتى تفرقوا وما تفرقوا حتى اختلفوا وما اختلفوا حتى تباغضوا وما تباغضوا حتى تحاسدوا فاستأثر بعضهم على بعض لا شيء ضر على الدين والدنيا من إشراك العامة فيما هو شأن خاصة ومن تصدُّر الصغير مكان الكبير وإنزال الجاهل مكان العالم لا تفدعك الطاعة لأنها برزت منك وافرح لأن الله وفقك لفعلها وأسرها عليك وأعانك عليها التوكل اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع ثقة بالله وفعل الأسباب وقال آخر التوكل هو أنك إذا أردت أن تعمل عملا عملته بجد وإتقان مع اعتقادك أن التوفيق فيه يأتيك من الله لا من عملك لأنه هو الذي علمك وألهمك ما يجب أن تعمل وعانك عليه وسهل لك سبيله ثم وفقك فيه لهذا فإنك تطلب من الله التوفيق والنجاح. ليس التوكل ترك الأسباب والتخلي عنها بل معناه انحصار الأمر في الله وحده والالتجاء إلى تدبيره وحكمته وعدم تعلق القلب بالأسباب لأنها وحدها لا تغني من الله شيئا قيلة أبي حازم غالة الأسعار فقال ما يهمكم من ذلك إن الذي يرزقنا في الرخص هو الذي يرزقنا في الغلاء من الكرامات أن تبدل خلقا ذميما بخلق حسن ومن أعظم الكرامات الاستقامة على شرع الله تعالى من أخلاق المؤمن حسن الحديث إذا حدث وحصن الاستماع إذا حدث وحصن البسر إذا لقي ووفى بالوعد إذا وعد والله أعلم فصل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مهنة الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين بالكتاب والسنة لهذا كانت اشرف مهنه واحسن مهنه واعظم المهن واكثرها ثوابا عند الله وأكثرها لزوما فالامه التي لا توجد فيها امه ضائعه يتولاها إبليس لعنها الله فيفسدها هذه الطاعه لها اصول وامكانيات فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على القائم بهما ان يكون عارفا ماذا يقول وماذا يفعل وأن يبدأ بنفسه فيأمرها بالمعروف وأنهاها عن المنكر ثم يأتي الناس فيأمضهم بالصدق بعدما يتصف به وينهى عن الغيبة بعدما يطوب منها وينهى عن الملاهي بعدما ينظف بيته منها ويتجنبها وهلوم جرى ثم يجب أن يبتغي بذلك وجه الله تعالى لا يريد بذلك دياء وشهرة ولا سمعة وأن يكون بذلك لابقا لطيفا حكيما عملا بقوله تعالى ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن يكون واسع الصدر صغورا حليما داعيا للناس في والتوفيق ودعوهم برفق وشفقة ونطف بهم وقد يصاب الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر بأذن أو مهانة أو سجن أو قتل فليصبر ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى وقد بينها ربنا بقوله عن لقمان يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ومن أمثلة بدء الإنسان بنفسه أولا أن وردا كان يدخن فجاء والده إلى الأستاذ الذي كان يدرس الولد وقال إن ابني يدخن قد حاولت منعه منه فلم أقدر وأودت أنك تنصح فوعده أنه ينصح فاتق بعد مدة واخبره أن الولد مستمر على حاله ثم عاوده بعد مدة فوعده خيره ثم ترك الولد التدخين فجاءه للأستاذ يتشكر منه فقال الاستاذ ان تاخري عن المبادره بنصحه لاني كنت متاخر فلذا بدات بنفسي وحاولت تركه فلما قدرت على تركه نصحته فنفعت النصيحه باذن الله انتهى يا ايها الرجل المعلم غيره ألا لنفسك كان ذا التعليم ابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم تصف الدواء الذي استقام من الضنى كي ينصح به وأنت سقيم ما زلت تلقح بالرشاد عقولنا عذت وأنت من الرشاد عديم ويقول آخر أدعوا أن يطيعك قلب سعدة وتزعم أن قلبك قد عصاك وإياك الغلطة والشدة في النصيحة فإنهما يسببان الرد والتشاتم والسباب والاستمرار على الحالة السيئة أو أسوأ قال الله جل وعلا لموسى حين أرسله لفرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى والله أعلم وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم فصل البخيل يستعجل الفقر الذي هرب منه ويفوته الغنى الذي هو يطلبه فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء البخيل هو الرجل الوحيد الذي يستبشر ورثته بمرضه وموده لا تغتر بالمال وإن كثر فالآفات كثيرة وربما يكون في كثرته هلاكك كان إبراهيم بن أدم ولي عهد في إيران فترك المملكة واشتغل بالعبادة بدمشق وعمل حارسا في مستان ليكسب عيشه من الحلال وفي يوم أتى إليه وكيله لما كان في الإمارة وقدم إليه ثلاثين ألف درهم وقال له توفي عبد لك في إيران وخلف هذه الدراهم فأتيت بها إليك فقال لا حاجة لي بها قال فماذا أعمل بها؟ قال خذ لك عشرة آلاف واعط صاحب البستان عشرة آلاف وأنفق على فقراء ايران عشرة آلاف هكذا كانوا يخافون الغنى كما يخاف الناس من الفقر سئل ابن مرثب ما لك لا تجف عينك من البكاء فقال ان الله توعدني ان انا عصيته ان يسجلني في النار والله لم يتوعدني والله لو لم يتوعدني الا ان يسجنني في الحمام لكنت حريا ان لا تجف عيني من البكاء لا حول ولا قوه الا بالله وسئل بريء من ادهمن فقيل له لما لا تخالط الناس فقال ان صاحبت من هو دوني اذان بجاهله وان صاحبت من فوقي تكبر علي وإن سحبت من هو مثلي حسدني فاشتغلت بمن ليس في صحبته ملال ولا في وصله القطاع ولا في الأنس به وحشها مصاحبة الأحمق الجاهل كمصاحبة الحية لا تدري متى تلدغك ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده من حرقة النار أم من فرقه العسل من لا تجانسه احذر تجالسه ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل لأن الفتيلة من قطن أو نحوه والشمع من دهن والشمع من دهن أو نحوه فهما متباينان بعيد أحدهم عن الآخر فلهذا احترق الشمع لما صاحبته الفتيلة وكذلك الأحمق بعيد عن العاقل في المعنى فلا ينبغي له صحبته والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 فصل البشارات التي بشر الله تعالى بها المتقين في القرآن الأولى البشرى بالكرامات قال الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله الثانية البشرى بالعون والنصرة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الثالثة البشرى بالعلم والحكمة إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الرابع البشرى بكفارة الذنوب وتعظيم المتقي بتعظيم أجره ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا الخامس التوفيق للعلم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم السادس البشرى بالمغفره واتقوا الله ان الله غفور رحيم السابع اليسر والسهولة في الأمر ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا الثامن الخروج من الغم والمحنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا التاسع رزق واسع بامن وفراغ ويرزقه من حيث لا يحتسب العاشر النجاة من العذاب والعقوبة ثم ننجي الذين اتقوا الحادية عشر الفوز بالمراد وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون إن للمتقين مفازع الثانية عشرة التوفيق والعزمة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله وأولئك هم المتقون الثالثة عشرة الشهادة لهم بالصدق أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الرابعة عشرة بشاره الكرامة والأكرمية إن أكرمكم عند الله أتقاكم الخامسة عشر بشارة المحب إن الله يحب المتقين السادسة عشر الفلاح واتقوا الله لعلكم تفلحون السابعة عشر نيل الوصال والقرب. ولكن يناله التقوى منكم الثامنة عشر نيل الجزاء بالمحنة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين التاسعة عشر قبول الصدقة إنما يتقبل الله من المتقين العشرون الصفاء والصفوة فإنها من تقوى الكلوب الحادية والعشرون كمال العبودية اتقوا الله حق تقاته الثانية والعشرون الجنات والعيون إن المتقين في جنات وعيون الثالثة والعشرون الأمن من البلية إن المتقين في مقام أمين الرابعة والعشرون عز الفوقية على الخلق والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة الخامسة والعشرون زوال الخوف والحزن من العقوبة إن للمتقين مفاز الحدائق وأعنابا وكواعف أترابا الايات السابعة والعشرون قرب الحضرة واللقاء والرؤية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الثامنة والعشرون أن لا عداوة بينهم الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين التاسعه والعشرون اصلاح اعمارهم ومغفره ذنوبهم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم اثلاثون تقريب الجنه لهم قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين أسير الخطايا عند بابك واقف به وجل مما به أن تعارف يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها ويرجوك فيها فهو راج وخائف فمن ذا الذي يرجى سواك ويتقى وما لك في فصل القضاء مخالف فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربى ويجف المؤالف لإن ضاق عني عفوك الواسع الذي ارجي لإسرافي فإني لتارفوا عصمني الله وإياكم من الزلل وأفقنا لصالح العمل وهدانا بفضله سبيل الرشاد وطريق السداد إنه جل شأنه نعم المولى ونعم النصير صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر السنتنا وشر قلوبنا وشر منينا اللهم عافنا في ابداننا وفي اسماعنا وفي ابصارنا اللهم انا نعوذ بك من الفقر والكفر اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ففجأة نقمتك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال أهل النار اللهم أغلنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية اللهم إلا نسالك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفره منك ورضوانا اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعفنا وترد بها إلفتنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها علمنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم أعطنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا ولم تبلغ نيتنا وامنيتنا من خير وعدته احدا من عبادك وخير انت معطيه احدا من خلقك فانا نرغب اليك فيه ونسالكه يا رب العالمين اللهم ارزقنا اعينا هطانه تشفيان القلب بظروف الدموع من خشيتك قبل ان تكون الدموع دما والاضراس جمرا اللهم اجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم إنا نسألك الأبن يوم الوعيد من عذاب الشديد ونسألك الجنة دار الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود والموفين بالعهود والوعود إنك غفور رؤوف ودود اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا واحد أحد يا فرد صمت يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تفتح لدعائنا باب القبول والإجافة وأن ترزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة وأن تغفر لنا والوالدين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين كتبه الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان نسأل الله أن يكتب له المغفرة والرحمة وأن يتجاوز عنه وأن يجزيه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وامتلالا وإكراما امين والسلام عليكم رحمة الله وبركاته